نحن مستوحشون مثل أطفال ضائعين وسط الأحراش عندما تقف أمامي وتنظر إلي ماذا تعرف عن الأحزان التي بداخلي وماذا أعرف أنا عن أحزانك وإن كان لي أن أسكب نفسي أمامك وأن تحب وأخبرك بكل شيء فماذا ستعرف عني أكثر مما ستعرفه عن الجحيم عندما يخبرك أحدهم أنه حار ومريع لهذا السبب وحده علينا نحن بني البشر أن نقف أحدنا أمام الآخر بنفس الإجلال والتفكير والحب الذي قد نقف به أمام بوابات الجحيم من رسائل كافكا إلى ملينا اهداء إلى زوجتي وحبيبتي التي جعلتني أتعافى من كل شيء إلا حبها إلى أخي حازم دياب الذي تألق كشهاب خاطف ثم خبا كحلم فغاب جسده وبقيت روحه وكتاباته الإنسانية وقصة حبه لهبى خميس تذكرنا أنه يمكن أن تكون موهوبا وفي الوقت نفسه إنسانا حقيقيا ونبيلا محبات يا صديق النبيل، وإلى لقاء قريب عند ملك مقتدر إلى الدكتور أحمد خال التوفيق الذي فقدت معه أبي للمرة الثانية كل يوم يمر وأنت لست هنا يثبت لي كم كنت فارقا وكم كنت محظوظا أن تقاطع طرقنا ذات يوم نمهني أن يا حبيبي فقد أديت ما عليك واثمر غرسك شبابا مثل الورد في كل ربوع مصر والوطن العربي سوف يكملون ما بدات حسام اول سطر كتاب التعافي لا بينصحك ولا بيلومك لا بيقول اعمل ولا ما تعملش لكن بيقف جنبك وقت الخزلان والتخلي وانقطاع السكت وغياب السند ونزول الغشاوة على عينك واختفاء الصديق وبيع الحبيب وإدبار الدنيا عنك بيخدك من ايدك ويشاور لك على الحاجات اللي مش واخد بالك منها عشان لسه جوه التجربه وقلبك موجوع وعينك ضريرة وإيدك قصيره ونفسك مأطوع بينور لك لومض تشوف على هداها إيه اللي حصل وليه وإزاي ما نفضلش نعيد نفس اللقطة تاني ونتحط في نفس الموقف إلى لا نهاية أنا كنت لابس نفس جزمتك في يوم ووقف في نفس ركنك الضيق وحسس بنفس احساسك ودقت بيا الدنيا بما رحبت وبفكر في كل الافكار الغبية والشجاعه والكئيبه والمتهوره اللي بتفكر فيها دلوقتي وشايف ان اتحبست في دايره الحزن واللا فعل للابد لكن خرجت واخدت نفس عميق بحجم كل اللي تخلوا عني وشبيت وطلط شعاع الشمس لان غريسه الحياه جوانا اكبر من الهزيمة والمعارك الخسرانه والفرص اللي مش على مقاسنا اكبر من الضعف والمطبات والنهايات اللي اتفرضت علينا وهي ما تلاقش بينا انت مش سوبر مان ولا اللي حواليك وحوش جايين الدنيا بس عشان ينغصوا عليك حياتك ولنا هديني الساحر اللي هيكشف لك سر تحويل التراب لذهب لكن انت وهم وانا احجار على رقعة شطرنج كونيه ضخمة وكتاب التعافي هيعلمك ازاي تلعب الجيم صح عشان ما تخسرش تاني كتاب التعافي الرمود كنترول اللي هتتحكم بيه في كل الأفلام اللي حابب تشوفها على تلفزيونك العمر اللي جاي كله على باب الحب أمر مخيف حقا أن القلوب لا تصدر صوتا عندما تنكسر حوادث السيارات تنتهي بانفجار السقوط ينتهي بارتطام حتى الكتابة يخدش القلم الورقة فيحدث صريرا بينما تتحطم القلوب في سكون تام وكأن لا أحد حتى الكون نفسه يمكن أن يخلق صوتا لهذا الخراب وكأن الصمت هو الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يعبر بها العالم عن خشوعه أمام قلب يتصدع نيكيتا جل ترجمه ضي رحمي الحب وصل وايصال وحلول وتعبد وتشبيك وحضن ومناجاة وتعلق وتبتل وذوبان وتوسد لذراع الحبيب ودخول في كامل تفاصيله عزف للسلم الموسيقي على بيان الجسد وتلاوة قصيدة الحياة من كتاب الروح صلاة صوفية في ملها ليلي مسكة يد ومسكة روح ونبضة قلب تجيب نبضة قلب إقاع يرد على إقاع ونفس يواكب نفسا وومضة تجاوب وومضة نقطة عرق تتعشق في نقطة عرق لحظة الملامسة بركان من اللذة والتناهد والوجع والارتقاء والألم والنشوة والندم والجشع وخوف الفراق اندلاع ثوران لا إرادة لا منطق لا معقول لا حسابات لا موازنات احياء ارواء نور بر رحمه طهر فجر رافه انصياع كدح تقوى مكابده اتحاد شغف تنزه صبابه لوع خشيه طيبه تضحيه مصافه موده وجد وداد ولع إثار منح جوى هويام إلاف صفا حب الحب مش مصباح علاء الدين هيحللك كل مشاكلك ولا شريط رامدول هينقلك بره الدنيا وينسيك كل مواجعك ولا ليلة القدر اللي تفتحت لك وهتطلب فيها بقى وتتمنى كل اللي كان ناقصك طول عمرك سيتحقق الحب مش هيغير فيك حاجة أنت مش عايزها تتغير او عامل نفسك مش واخد بالك منها أو مش مستعد لها كفاية أو استسهلت وما عملتش الهوم وورك بتاعها الحب لو متشعلق في قصص قديمة لسه ما انتهتش لو مشوه ومنتهك ومخزول وما عندكش القدرة على تحمل المسؤوليه لو ما بتعرفش تدعم الطرف التاني وتقف في ظهره وتقدر ظروفه لو أناني ولعبي ومتسرع وعشوائي لو جعل العلاقات او بتدور على تعويض أو بتجرب أو بتسلي وقت فراغك مش هيبقى نور بالنسبة لك ولا علاد ولا وطن إنما للأسف سلاح هتطعن بيه طرف تاني ذنب وهينوبك من الشر جانب طبعا بلا أدنى شك الحب مشروع أهم مشروع انساني في الواقع ليه بداية؟ ونقطة وصول ومعالم وأحداث وخارطة الطريق وبروتوكولات وشفرات وليلة كبيرة ساعتك وأي إفراط أو تفريط في جزئية من دول بيفرقع في وشك فورا ويخلف ندوب ممكن يبقى عمرها أطول من عمرك الحب زي الامتحان محتاج مجهود وطاقة والمفروض تروح له مذاكر ومحضر ومستوعب ومستعد للمفاجآت وشبعان وغسل وشك وسنانك ونايم كويس ولبس الحتة الزفرة عشان ما تفقدش تركيزك ولا تتشتت وتعرف تنجو بالدرجات اللي نفسك فيها وتحقق حلمك الحب اجتهاد ومصابرة وصبر ويقين وأمل وموده ورحمة ومداواه ووصل وايثار وتجلي وتحلي وتخلي ومشاركة وإخلاص وموأمة وإعزاز وتلطف وتغاضي وشغف وميل ومصافا وهيام وولع وغرام واحتمال ورؤية وآنا وتبصر وتجلد وحلم وروية وصلابة وكفاح وتعقل وجنون ومواساة ومؤازرة وتحنان وتعاطف وصداقه وصدق وتفهم وانصات واستيعاب وتماهل ورفق ومهدنة ووفاء الحب هو آخر آخر آخر ضمانة في هذا العالم عشان نفضل بني أدمين الحب في جوهره رحلة استكشافية بيخوض فيها الاتنين مجاهل النفس البشرية حرفيا ويعرفوا يقينا لا تخمينا هم مين وهيتصرفوا ازاي في المواقف المختلفة وحدود رحمتهم او قسوتهم ببعض ايه وبالتالي فردود فعل كتيرة بتبقى مفاجأة وغريبة وغير متوقعه بالمرة واول حد بيتفاجئ بيها هو صاحبها شخصيا وللسبب نفسه ممكن تجربة الحب التاني تكون أنضج من الأولى لأننا بنبقى عرفنا شوية أسرار عن نفسنا وطرق إدارة الحب وكيفية التصرف في المواقف الصعبة ورغم ان مفيش فيش كتالوج موحد ولا وصفه سحريه الناس كلها تمشي عليها عشان نوفر على بعض وجع القلب ففي قواعد مهمة لازم نحطها في الاعتبار أهمها اننا بشر مش ملائكه ولا قديسين ولا اصحاب رسالات سماويه ما يعني إنها تيجي علينا لحظات نضعف ونخاف ونكذب ونمل ونخون ونشتهي ونغير ونحقد ومش شرط يكون ده دليل على اقلعنا عن الحب ولا اننا ما كناش بنحب اصلا ولا إن ما عادش ينفع نكون مع بعض لكنه في الغالب بيبقى مؤشر إننا محتاجين هدنه أو استراحة لإعادة ترتيب الأولويات ورؤية مكاننا الحالي على الخريطة والتأكيد على محطة الوصول والعلاقات اللي مشيت ثالثة من أول طلعة مقابلتش غلطات ولا هنات على ندرتها بتبقى هشة للغاية وأي مشكلة صغيرة تتفجر في وشها وقت الجد بتبقى مدمرة لكن اللي طحنوا وعجنوا وخبزوا بعض فرصهم في البقاء بتبقى اقوى وساعات من فرط الحب وخوفنا من انتهائه بنتغابه ونعمل بالضبط اللازم عشان نقضي عليه زي اللي شاف مصياده منصوبه قدامه ومن شده رعبه جري عليها بدل ما يجري منها فاتقفلت على رجله وكسرتها لكن اكبر عدو للحب على الاطلاق العشم إننا نعمل غلطة أو تصرف ما وإحنا متعشمين إن الطرف التاني هيستوعب وهيعدي فنفاجأ إن رصدنا لم يعد يسمح وإن الحياة وقفت تماما وتجمدت بشكل مطلق عند النقطة دي وكل استجابتنا ومحاولتنا لعمل كنترول زد والرجوع للحظة السابقة عليها باقت بالفشل وما يبقاش فاضل غير اننا نطلع المحفظة ونحاسب على كل المشاريب اللي طلبناها واللي طلبها غيرنا عشان كده تبقى أهم حاجة في العلاقة على الاطلاق الرحمة رحمة المحب بحبيبه وقدرته على تفاهم الخطا ومسامحته ومنح فرصة تانية والشفقه على حاله واستخصار العمر اللي فات والعمر اللي جاي وهم مش مع بعض لو ما فيش إحساس لاستخسار ده هتبقى العلاقة مجرد استجابة آنية لشخص لنا كلام لطيف لكن مش حب مش موادة ورحمة مش توحد مع شخص في سبيل الوصول لهدف مشترك الموجع رغم إن الحب هو المرادف الأرض لكلمة جنة ومن لم يدخل جنة الأرض لم يدخل جنة السماء فلو ما كانش ناضج كفاية وواعي ورحيم بيبقى بوابة التيه الأبدية واللي بيدخلها ما بيخرجش منها ساوي تاني أبدا البيعين عندهم مصطلح مشهور اسمه زبون طياري يعني اللي بيبقى معدي بالصدفة فبيشتروا منه مرة واحدة ومش هيشوفه تاني فبيديله أسوأ بضاعة من فوق بتبرق ومن تحت زبالة حرفيا لانه مش فارق معاه وما بيمثلوش عامل تغذية مستدامة أما الزبون الدايم فليه معاملة خاصة ومختلفة بتليق بقدرته على أخذ حقه وبستفت البياع لو حس إن المعاملة مش تمام وده نفس اللي بيحصل في العلاقات بالظبط في ناس بتعتبرك حبيب طياري واخدين قرار إنك مش متمل في حياتهم انت بتاع وقتك ومرحلتك هتنفذ غاية في دماغهم وهتتكل على الله فبيقضوا معاك وقت لطيف بدون مستقبل ممكن يزعلك عادي ويهينك عادي ويجي عليك ويخزلك ويعرضك لكل صنوف الإساءة الممكنة بضمير مستريح أما لو انت فارق معاه وبيخطط لمستقبله وياك فعلا فالمعامله هتختلف مية وتمانين درجة واحنا بنبقى عارفين على فكرة إذا كنا طياري في حياتهم ولا لا بس بنختار نتجاهل ده يمكن بنختار نتعلق بحبال دايبة ونلتمس اعذار مش موجوده لان حياتنا فرغة وموحشة، ومحتاجين نحب ونتحب محتاجين صدى لصوتنا اللي اتنبح من كتر الند على اللي سابونا لوحدنا ومشوا لكن الدرس اللي هتتعلمه بثمن غالي قوي في النهاية، إن القلب مش بعذره القلب مش بعذاء شيء ما فيش للمشاعر الانسانيه ولا قاعده واحده تنطبق على جميع البشر والحب تجربة شديدة الذاتية والخصوصية وحتى لو تشبهت الخطوط العريضة للحكايات هتفضل في تفاصيل لا يدركها إلا من يكابدها فما تستوردش خبرات حد ولا تحاول تطبق ظروفه عليك لكن بصفة عامة عشان تعرف إذا كنت ماشي صح ولا غلط شوف أنت مبسوط في العلاقة دي ولا لا إحنا بنحب عشان ننبسط ونفرح ونتكامل بنحب عشان رؤيتنا البكرة تتسع وإحساسنا بالجمال يزيد وثقتنا في نفسنا ترتفع فلو العلاقة بتخصم من رصيد أي معامل من دول يبقى فيه حاجة غلط ولازم وقفة ومش شرط عشان بدأت تكمل لمجرد الإكمال لما تنفصل بعد 20% من المشوار أفضل من لو انفصلت بعد 90% قلبك مش معمل كيمياء. تركب ده على ده يمكن يطلع شغال قلبك سلاحك الوحيد في معركة الحياة غير العادلة ولي طاقه شحن زيه زي أي معدة فما تخسروش بدري أو تديلي اللي بيسحب من الباور بتاعته عشان تفضل قادر تحس وعشان تفضل قادر تبقى بني آدم أسوأ ما في كلمات الحب ان بعد انتهاء العلاقة بتبقى اكتر حاجة هتجننك هو الكلام ده كان حقيقي فعلا وقتها والحال تبدل ولا كان كد وشربته الكلام اللي سرت الليل تفكر فيه وكتبت بعضه على نوتس الموبايل بالساعة والتاريخ عشان ما تحت أي ظرف وحكيت لاصحابك عنه ورددته بالساعات بينك وبين نفسك وانت بتتناهد للي جاي على الآخر اذا كان كد ازاي كان واصل ولامس ومخترق وبيطبطب كده وإذا كان حقيقي فازاي انتهى النهايه البردة دي الكلمات عمرها أطول من اللي قايلها فلو مش ناويين تكملوا ما تتكلموش ارجوكم ما تزودوش الاسلحه اللي بتطعننا بعد ما تمشوا ولا الأشباح اللي بتعشش في دماغنا وتنغص علينا كل ثانيه بعدكم ولا الساعات اللي بنقع فيها تحت رحمه اسئله ملهاش اجابات وإذا احببتم يوما فاحسنوا الذبح في نوع من البشر لانه مهتم جدا وبيحب بكل ذره في قلبه وبياخد الام الاخرين على سدره بلا دعوه من أحد ومستعد حقيقي يبذل دون مقابل لاخر نقطه لسبب ما ما بيكذبش غير الاشخاص المتنمرين والمؤذيين مصاصي الطاقه وبيطرت معهم في علاقات مريضه جدا ومكحفة ليه على كل المستويات كل ما يزداد في العطاء يزداد في القص عليه واستغلاله كل ما يفتح مساحات للتلاقي يفرع ميت وسيلة للفرقة ومشكلته الأساسية إنه ما بيبقاش مصدق إن الطرف الثاني وحش كده فعلا وبيضمره بالبطيء فبيفضل يبص حواليه فاحسن عن أي تفسير اللي بيحصل غير إنه يحملوا المسئولية الكاملة ويقتنع إنه أساء الاختيار زي كل مرة أو بيتصور إنه أقل من الطرف التاني وكونوا فاز بيه فده نعمة تستوجب الشكر وتحمل أي شيء للحفاظ عليها لكن طال الوقت أم قصر هتيجي لحظة يلاقي نفسه حرفيا في الطل ادى اللي دا ورصيده حفنة من الوجع أخلص وتفانى وأخرته كانت مما يليق بالسفاحين والتلين الأوتلة والكلاسيكيات بتقول إن الأفلة دايما بتيجي من عند المتنمر القضى وطر وخلاص وشبع استغلال ومل وأن الاوان ينقل العاطة على ضحية تانية فبيحط كلمة النهاية بأكبر قدر ممكن من الوحشية والجبروت كأن مشاين عليه يسيب فيك زرة سليمة أو حاجة حلوة تفتكرها ومحتاج يطمن ان مش هتقوم لك قومة بعده ولو الشخص الضحية في لحظ التنوير أدرك قدرته الفطرية على تدوير الالام وإعادة إنتاجها على هيئه دوافع للإفلات من المحنة وتزوق الحياه اللي بجد ورسم خريطه الطريق على مقاسه هيقف على رجليه في يوم من الأيام ويشوف نفسه على ضوء المحنة بمنظور جديد يستحقه لكن لو ما تعلمش الدرس وفضل يستنسخ التجربة نفسها مع أشخاص آخرين فهيعيش مستباح للأبد باب خراب، ممسحة لكل من هب ودب يمسح رجلي فيها ويرميها ورا ظهره في النهاية انا أعرف طبعا ان التغيير صعب والتعافي من إدمان العلاقات مش سهل والتعود أشد تاثيرا من الحب بس فعليا كل واحد عنده فرصة للاختيار وتعديل مساراته. والبدء من جديد في اي من عمره ايا كان اللي هيخسره وجزء كبير من التعافي في تقبلنا لنفسنا ولاخطائنا وسقطاتنا وضعفنا وحبنا ليها وايماننا اننا نستحق الافضل لكن الاستمرار في تلقي الاذى وتبريره واحيانا الاستمتاع بيه لا شعوريا مش هيوديك في اي حته واكيد اكيد اكيد ثلاثة اكيد في مخرج في حته ما يمكن لما تركز تشوفه لما تبذل بعض الجهد بنية صدقة توصله لما تطلب مساعدة من متخصص أو حد تاسق فيه ينور لك اللي كان غايب عنك بس لازم الأول تدرك حجم الخراب الحادث في روحك حجم الظلم اللي بتظلمه لعمرك حجم الفرص اللي بتفوتها على نفسك وتاخد القرار وتتعب شوية معلش علشان تنفذه. لأنك لما بتدخل في علاقة سوية ومتكافئه بعد كده وتشوف النعيم اللي ممكن تعيشه والفرج والبراح اللي هينضاف لرصيدك والمحبة اللي ممكن تقابل بها العالم هتزعل من نفسك قوي قوي قوي على اللي عملته فيها زمان وهتندم إنك ما قدرتش نفسك حق قدرها من بدري ليه بنخاف من الحب لأن ليه فطورة وغالبا مش بسيطة والبشر أغلبهم بيميل الأخذ دون محاسبة على المشاريب كمان نسبه الخداع وعدم اليقين والخزلان والتخلي بقت مروعة في العلاقات فالناس بتكش لأنها على شعرة ومش نقصة وضيف ده عدم النضج العاطفي يعني الناس عايزة تحب بس مش عارفة يعني إيه حب أو عارفة عنه انه تسبيل ومسكة إيد وورد وعاش رومانسي لكن ما تعرفش اني لي جانب تاني اسمه المسئولية والتحمل والتضحية والإصار والكفاح والتغاضي ليدوم الوداء فبعد ما حلاوه البدايات تخلص ونيجي للجد يتخضوا ويبلغوا فرار الحب شوعلى لو عرفنا ازاي نمسكها صح هتنور لنا الطريق ولو معرفناش هتحرق ارواحنا للأبد لم في العلاقة مع الآخر وفرط تدليله وكشف كل اوراقك قصاده ببعوة الحب بيوصله رسائل سلبية كتيرة وعكس مرادك طول الوقت زي أنك ما تقدرش تستغنى عنه فيترجمها بإمكانية الإساءة ليك دون توقع رد منك أو معاتبه وانه بقى مصدر سعادتك الوحيد فيتمنى عليه ويقرب ويبعد دون منطق عشان يسومك على أوقات البهجه وإنك بتسق فيه فيلعب بديله دون انتظار عقاب أو تخيل وجود محزبة، وإن الحفاظ عليه في قلبك مسألة حياة أو موت فيكف عن العطاء ويكتفي بالسلب فقط وإنك مؤمن به فيتصرف بعجرافة وياخد القرارات دون تبريرها أو مراعاة مصلحتك فيها أو حتى وضعك في الصورة وشرح الأمور ليك وإنك اختزلت كل العالم فيه فيطوع فيك العزال والكريهين والمأجورين ويقدم مصلحة كل الناس عليك وإنك عايش عشانه بس فينسى انك بشر ليك سلبياتك وإيجابياتك ويحبسك في اطار حديد من التصورات والتوقعات الخاصة به هو ولو اتصرفت عكس تخيله أو ارتكبت نفس الأخطاء اللي هو بيرتكبها عادي يتجنن ويصور ويقول انك اتغيرت وما يغفر لك ولا يسامحك ابدا وبعد شويه نزف والكثير جدا من لا مش ممكن هو اكيد بيحبني بس انا اللي فاهم غلط واكيد عنده ظروف واكيد عمري ما هون عليه بيتحول الامر بوضوح لواحد بيدي بس والتاني بياخد بس واحد بيراعي ويصون ويتحرى ويحسس على الكلمة خوفا من الزلل والتاني قطر مندفع نحو رغباته بلا محطة وصول واحد بيقيم بستين للبهجة والتحقق والتاني بيقطف كل الزهور ويصطاد كل الفرشات ويضرب كل اللمبات النيون بالنبله وبعد ما كانت العلاقة منشط عام للدورة الدموية وفيتامين ألف وباء ودال وما يستجد من فيتامينات بتتحول لفأس بيهدم جدار روحك كل يوم ويلتهم حبة قلبك ويسحب رصيدك الواهي اصلا من المقاومة ويسيبك أعزل تماما ومخزول للأعماق أمام قطع الطرق ولصوص المشاعر وبلطجية الأحاسيس بس التاريخ بيقول إيه ان الواهب المعطاء حي وان كان ميت دلوقتي وسجين وجعه خذلانه وعمره اللي اراقه على عتبات ما لا يستحق والسالب الناهب ميت وان كان مفعم بالحياه دلوقتي ومش حاسس بجريمته وبيخطط لارتكاب المزيد لان الواهب عاش فعلا واختبر وعاين واقترب وتعشم وراى وطالع بعين الله بعين الحب في مسالب كان بيئذي ويمثل ويبالغ من غير ما يعيش بجد ويدخل الحضره ويغشى قلبه النور الحق والتاريخ برضه بيقول ان الدنيا دوارة وسارعة التقلب والتغيير حد الفجيع وكل اللي مرنا به يوشك انه يرجع تاني من زاوية تانية وشكل تاني ومع بشر تانين فمن ظلم متجبر وخزل وأوجع وابتلى سيشرب من الكأس نفسها ولو بعد حين ومن سلم وأناب وراعى وأحسن واتقى ووفى فإن له الرضا حتى يرضى في علاقات بيبقى الطرفين فيها نفسهم يرجعوا عرفوا أن حياتهم مع بعض أيا كانت مشاكلها اهون بكتير من الفراق. وان كل واحد يحارب على جبهه لوحده وادركه ان براح الفرص التانية سلم خلفي للفرار من مصير ينز وحده ووجع وتانيب ضمير لكن في اللحظه النورانيه دي في عفاريت كتير بتقف في سكتهم كبرياء زائفه على خوف من تكرار الفشل على الناس هيقولوا عليه هو اللي غلطان وصولا لقدر الله وما شاء فعل لكن الله لا يفرض علينا شيئا سبق علمه بنتيجة تصرفاتنا لا يعني موافقته أو دعمه للخطأ ومحاولة التمسح به في كل قرار غير موفق بنغده مش هتعفينا من مواجهة نتيجة تصرفاتنا الغلط في النهاية والوحدنا تماما مرة صديق كان بيفض ويحط إيدي على وجعته أنا مرة عيطت وأنا مسك ايدها مش لأي حاجة غير لاني حسيت اني بحبها قوي ومش عارف عبر عن ده غير بالدموع الصديق ده ساب البنت اللي حبها عمر كامل لأسباب يطول شرحها ولما خد قرار الرجوع ما بقاش قادر فعلا ولا هي قادره وكان كل شيء فات واخسرته كانت أبدية والحد النهاردة بيتفرج على الحياة مش بيعيشها وساعات يكلمني في التليفون ويسيب الخط مفتوح ما بيننا من غير ما ينطق بكلمة لمجرد إنه كان بيحكيلي عنها، فبقيت بشكل أو بآخر من ريحه الحبايب اللي معادش طيلهم. في خسارات مهما كبرنا ونجحنا وخطينا مبتتعودش، ومشاعر مهما اختبرنا وتحيالنا واجترقنا مبتتكررش، وقصص مهما جربنا وغمرنا وطوحنا قدينا ورجلينا مش موجود منها غير نسخة واحدة بس. لكن لما عشناها كنا أغبى من اننا نعرف ده ونعض عليها بالنواجز وكلنا في مرحلة ما وحكاية ما أغبية الحب حلو لما ينتهي إلى اللقاء والقرب والموادة والرحمة والإصار واحترام الوعود وصيانه الأمانة والعين لما يبقى مجرد تجربة مرحلة مساحة نشم نفسنا فيها قبل ما نكتم نفس الطرف التاني كل الهزايم قبل للترميم كل الفراغات قبل للمل إلا ما يفعله الغدر بالقلب وما تمليه الهزيمة والبغطة على حبة الروح فما تعشموش حد بما لا تملكون وما تستهونوش بتعنات تقودها يد كانت حبيبة ذات يوم إلى سويداء القلب سلاما لمن تغاض ليدوم الوصال وتخلى لتستمر المحبة الحب المشاعر وليس الأفعال مش بالزراير والله يعني أنا مش بشوف ظروف اللي قدام الأول مناسبة لي من كل النواحي وهتمثل صفقة ربحة فأم ضاغط على الزرار اللي على إيد الشمال ده فأحبه أولقي في عبن ثلاثة ما يأكلوش عيش فأم موقف البروسيسنج ونائل العاطة على غيره عشان كده ممكن تلاقي واحدة بتحب حد قدبوها وواحد متجوز وبيحب واحدة تانية وواحدة مخطوبة ومتعلقة بحد تاني ومش شرط النماذج دي تبقى بنت وسخه على فكرة يعني ولا لها أنياب ودايره على حل شعرها تخرب البيوت الامنه المستقرة لان ده مرة تانية غصب عنهم مش بارادتهم دي حاجه ربنا ابتلاهم بها ولو بصيت لملامحهم كويس هتتأكد إنهم مش من عالم تاني بالعكس دي أختك وزميلتك وصحبك اللي على أول الشارع، ويمكن أبوك آه سعد بيبقى في ظلم الأطراف تانية وفيه سياقات إنسانية لازم تتراعى وحسابات لازم تتعمل لكن الواقع مش دايما عادل وإنساني ومثالي لأنه واقع ورفضنا للشيء لتلافي أضراره لا يعني بالضرورة عدم وقوعه اعتقد اننا تجاوزنا مرحلة اننا نغمض عينينا فتختفي مشاكلنا كلها فنضحك في انتصار وزهو الا لو قررنا نكمل حياتنا كلها عميان بعد كده وصحيح يمكن جسديا طرف المحنة يقدروا يبعدوا يهربوا لكن قلبيا بيظلوا اسرى وعبيد ودرويش للمشاعر بيتاكلوا داخليا وهم بيتفرجوا على الحياة مش بيعيشوها لحد ما يقابلوا وجه رب كريم لكن فعليا محدش عارف ظروف حد ولا أحد غيري يعرف أن حذائي يؤلمني زي ما بيقولوا فنرحم الناس وما نضبش ونوجع ونعلم لان اللي فينا كلنا مكفينا عموما وما فيش كلام بيغير وما حدش عارف ربنا مخبلنا إيه ايه بكره وكونك معافف قلبك واختياراتك حتى اللحظة لا يعني ان اختبارك انتهى بالعكس ده على وشك البدء في أي لحظة دلوقتي فخلي بالك كويس لأن حكمك على غيرك دلوقتي هيكون الدرجة اللي هتخدها في الموقف نفسه بعد شوية يعني أنت اللي بتعلم امتحانك بعدين بس دلوقتي فاحذر وإذا امتلأ الفراغ الذي تركه محبوبك بسواه فتأكد أنه لم يكن يناسبه منذ البداية وأنك أنت الذي منحته حجماً أكبر من حجمه لو الطرف الأول صرح للطرف الثاني بحبه والطرف الثاني ده ما كانش بيبدله الشعور نفسه فغالباً هو صدر مشاعر ما أو ابدى استجابة معينة ادت للطرف الأول مبرر وعشمته لدرجة انه يتجاسر ويعمل كده وهو متوقع بنسبة كبيرة ان الرد يكون في صالحه وارد طبعا يكون الطرف الاول موهوم لوحده وعلى تك بس اغلب القصص اللي عاصرتها كان الطرف الثاني مشارك في الاسم بطريقه او باخرى بيتسلى بقى بيجرب بيقضي وقت فراغه بيعوض اللي اتعمل فيه مستخسر ما استخسر ما الفرصة المهم ان مشترك في جريمه سحل بني ادم كل ذنبه انه حب في ناس بتفوق في المرحله دي وتبطل لعب وناس بتكمل شوية، وأوسخهم اللي بيكمل بلا وعود، ولا إعطاء نفسه حتى فرصة للتفكير، يعني يكتفي إذا كلمات الحب والولى وانسحاق المحب بابتسامة محايدة وكلام مايع ما يتنسكش، عشان وقت الجد، وبعد ما يلعب كل الألعاب وينحت القلب اللي حبه تماما ويسيبه على الطوب الاحمر يرفع قدام ضميره يفطى والنعمة منى دي أختي لم وهو بيعمل حساباته العظيمة دي وبيخرج بلا خساير من وجهه نظره بينسى ان تأخر دفع التمن لا يعني الإفلاق بالبضاعة بلا مقابل بينسى دورة الزمن وعبر التاريخ وبينسى ان القلب اتسمى كده من سرعة التقلب والتبدل والتحول وانه مش ملك حد لكن بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء إحنا في منتهى الهشاشة والله نفسيا وجسديا فمنين بنجيب الجرأة واليقين المفرد ده وإحنا بنذبح وبنهيل الطراب وازاي بنامن كده وبنقدر نكمل حياتنا وجسس القلوب مرمية وردهرنا ويا ترى لما بتترد لنا الضربة بنعرف ده ذنب مين ولا كتر ضحيانا ما بيسمح لناش نفتكر ويتعلق العاشق بالمعشوق ولو قسى وهجر وأساء لأنه يتعالى على اللحظة الآنية طامعا فيما يعقب الصفاء ويل المكاشفة من حلاوة الوصل ولذة القرب وغنج العتاب فإذا الوقت الصعب مطية للمباهج والهجر العابر سلم لوصل اكثر ديمومه اكبر حاجه تخليك تنجح في جوازك انك وانت داخل الدنيا تبقى مقتنع بالطلاق بمعنى انك تبقى عارف ان لو ما حصلش توافق اوبشن الطلاق متاح لان احنا ما لناش الا حياه ومش هنجامل فيها الناس ولا هنصرفها بقشيش على حد الجواز يعني سكن وموده ورحمه ودفا وإلاف وسعاده ومتعه وراحة نفسية فان كان على النقيد من كل ده يبقى ايه فايدته صحيح القرار مش سهل وما فيش بترجع زي الأول وساعات فطورته بتبقى تقيلة جدا لكن في أحيان كتيره الحياة الحقيقية فعلا بتبدأ بعد الطلاق لأنك بتبقى خدت خبرة كافية تماما لأنك تحسن لاختيار المرة الجاية واكتسبت قدر من المرونة يخليك أقوى واكثر قدره على الحكم على الأشياء يعني كل اللي عنده مشاكل مع مراته يطلق لا طبعا مفيش حياه خاليه من المشاكل ولازم تحاول مره وألف تصلح وتتعلم تفرق بين الحالات العارضه والحال الدائم لحد ما تتاكد تماما انك وصلت لحيطه سد ساعتها اقعدوا مع بعض وبكل احترام حددوا الخطوة الجاية سوا التعاسة زيها زي السعادة قرار رغم اختلاف أسباب فشل العلاقات عموما فغالبا بيبقى في قسم مشترك أكبر بينها هو بلا منازع الغباء غباء الرغبة في الحيازة والنوال قبل الأوان غباء الاستسلام للظروف والخوف من بكرة غباء عدم اليقين والتأرجح والعشم في فرص تانية مش هتيجي ابدا كل يوم الانسان بيثبت انه لا يستحق هبه السعاده هو جيد فقط في الشقاء واجتلاب المحنه كمغناطيس ولما بيلاقي تنتوفه سعاده جياله في الطريق بيجري بالمشوار عشان يبوظ كل حاجه من زمان وبشكل شخصي فقدت ايماني بالبشر وحسن إدارتهم لمواردهم القلب والعقل وكل تجربة أقول مش هندهش مش هتخض لكن عبقريه الخزلان وعظمة التخلي كل مرة بت... بتهزني وتخوفني وتفكرني بكل اشباحي وعفريتي وإن كانت بتفسرلي ليه الحجر والجبال والجمدات رفضوا خلفت الأرض والإنسان تشملل وقال أنا شيل لأنه غبي وما بيعرفش يقدر إمكاناته في مواجهة الأشياء والظروف لكن المصيبة إنه مش عارف ده ومتصور إنه قادر يعمل كل حاجة في وقت واحد يحب ويجرح ويسيب ويرجع ويخزل تاني ويفارق ويلعب ويتنطط ويعرف وينكر ويرجع تالت وعاشر ومليون وكل مرة هيبقى قادر يصلح كل حاجة ويدير دفة الأمور لصالحه كل مرة هيبرر ويداوي ويلعب بالثلاث ورقات ويلغي الطرف الثاني ويحقق اللي هو بس شايفه لكنه بيكتشف بالطريقة الأصعب على الاطلاق إنه واهم وهبل وإن اللي راح مش بيرجع ولو رجع عمره ما بيكون بنفس بهاءه الأول وعفويته لكن محدش بيتعلم محدش بيحس بوجع غيره وكلنا لما بتجلنا الفرصة بنجرح ونخون ونغزل ضفيرة جديدة في سجات الألم الكونية المهولة كلنا بلا استثناء هتفضل تتحمل منه حاجات كتير وصعبة وتفوق طاقة البشر وكل اللي حواليك مستغربين من قدرتك الخارقة وبيلوموك وهم بيضربوا كف على كف وانت بتبتسم في قلة حيلة لحد ما تيجي تفصيلة تفهى وعبيطة وأقل من انها تذكر فتنفجر وتهد العلاقة على راسك وراسه بلا لحظة تردد واحدة انت مش ضعيف لكن اتحملت اكتر مما ينبغي بالفعل استهلكت الشمعه من الطرفين زقت العلاقة بالتغاضي والمعلش لحد ما بقتش قادر تطنش اكتر من كده وما تنصعش للعلامات ومع ان كان ممكن تكمل زي ما عملت قبل كده كتير وتزق تاني لقدام لكن روحك فضيت وما فيش مصدر ولا حتى هو يقدر يشحنها تاني والمفضلة دلوقتي ما بقيتش بين حياه فيها حب وحياة ما فيهاش لكن بين حياه ولا حياة ارحموا حبيبكم من الوصول لمرحلة حرق المركب والبحر والسمك والشط عشان يقدروا ياخدوا نفسهم وينقذوا قلوبهم على آخر لحظة من قدمة الصقيع. الصدام بيقع لما يبقى في طرف عايز علاقة عابرة ذات منافع معينة ومحددة سلفا بصرف النظر عن رغبات الطرف الثاني واستعداده وملاءمه المطلوب مع خطته العامه للحياة في الوقت اللي الطرف الثاني بيبحث عن استقرار وهوية ويمكن شكل اجتماعي معين وإشباعات محددة ولو الطرفين ما كانوش واضحين مع بعض من الأول بما فيه الكفاية لمعرفة خريطه الطريق كل واحد ونواياه يبقوا بيضيعوا وقتهم وبيسحلوا بعض وبيخصموا من رصيد استقرارهم النفسي كتير قوي لحد معاجلا أم اجلا الورق بيتكشف وكل واحد بيتحط قدام حقيقة الاخر وبتقع الصدمة وفي مستوى آخر من الغباء بعضهم بيعاند ويقرر يكمل على أمل زائف إنه هيقدر يغير وليفه وطبعاً ده ما بيحصلش فتؤعد طعنة تانية اللي بتدمر مزيد من رصيد السلام النفسي وتحمل الحياة لذا صحبها والتجربة والتاريخ والجغرافيا كمان والله بيقولوا إلنا ممكن نوفر وقت كبير قوي لو حطينا ورقة على صدرنا في بدء العلاقة فيها طلبتنا بوضوح وصدق انا عايز حب بلا التزام عايز عريس عايز عط عايز بقى أم عايز صاحب عايز حب عايز كون أسرة عايز اتفسح واسهر عايز عايزه لكن غالبا احنا عايشين بس عشان نكرر أخطاء الآخرين بدل المرة ألف ومصممين كل مرة نتصدم انها أصفرت عن نتائج مختلفة الاحتياج بيقول وهم ويخلينا نقلب في دفاترنا القديمه ونطفي صفات مش حقيقيه على اللي فاتونا لدرجه اننا ممكن ننسى مصايبهم ونلبسهم جناحات ونتمادى فنتصور اننا اللي أسأنا ليهم وتسببنا في الفراق لا ديه لمن القى بقلبه على نصل ذابحه ولا تعزية لمن حمل كفنه بين يديه ليسترضي قاتله معظم النار من مستصغري العشم مشكلتنا الحقيقية مع اللي بنسلمهم قلوبنا إننا ما بنقدرش نشوفهم على حقيقتهم أشرار وأصحاب منفع عشان كده جل وقتنا معاهم في محاولة التمس الاعذار لهم وإيجاد أي مخرج لقسائتهم وتجبرهم علينا وعدم معاملتنا بما نستحق أو على الأقل زي ما بنعملهم يمكن عشان ما نعترفش إننا بالسزاجة دي ولا بغفلة القلب والحماقة اللي تخلينا كل مرة ناخد نفس الضربة يمكن عشان ما نضطرش نغير شيء تعودنا عليه وبقى مغروس في تفاصيل حياتنا ونبدأ كل حاجة من الأول أو نرجع تاني لوحدتنا وغربتنا يمكن عشان لسه عندنا أمل تحصل المعجزة ويحسوا بينا ويفوقوا ويلحقونا قبل ما نضيع من بين ايديهم يمكن لأننا بنحبهم فعلا رغم عيوبهم مش عشان مميزاتهم لكن في النهاية مهما عافرنا وضحينا وهربنا وكبرنا طاقتنا بتخلص وأروحنا بتبقى مخوخة وبيدقي الدنيا علينا بما ومن وبنلاقي نفسنا برضو واقفين قدام السؤال الجارح نفسه هو احنا ليه بنعمل في نفسنا كده وإذا كنا هن عليهم وارخصنا في نظارهم للدرجات دي فليهنه على نفسنا عبرت الست اللي بتقول ده الصبر عايز الصبر الوحده بتلخص المأزق الوجودي اللي العاشق بيجد نفسه فيه فجأة لما تحصل بينه وبين محبوب حاجة ويبقى حلها الوحيد في الصبر وانتظار ما تأتي به الأيام فحتى لو وافق نظريا على الانتظار ومن وراء قلبه وبحكم انه لا يملك الرفض السؤال الملح هيبقى هيعمل ده ازاي منين هيجيب الطاقه اللي تخليه راقب تغير الحال وزوال ما تعود عليه وتحول النعمه لنقمة وهو مكتوف اليد ومش قادر يعمل اي حاجه وازاي هيقدر يزق الثواني والدقايق والساعات والايام عشان يوصل للحظه المرتقبة سواء يصدر فيها الحكم بالإعدام أو البراءة بأي وسيلة يقدر يوقف نبضات قلبه إذا صاحت وهفافان روحه إذا اشتعل وتوقي نفسه لسابق العهد مع المحبوب إذا تأدد ازاي هيقدر يحارب سيل الذكريات والصور والعبارات والمواقف اللي هتتسلط على حبة قلبه مثل لها بصهر المعادن وتفضل طول الوقت ترسم له مشهدين واحد ألوان وهما بيتكلموا لاخر مرة مع بعض زي عادتهم وبيضحكوا وينكتوا دون معرفة ما تخبئه اللحظات التالية والتاني أبيض واسود مش باين فيه غير ظهر كل واحد فيهم وهو بيمشي في اتجاه معاكس للتاني فيما إنه واقعيا كل الطرق لممارسة فضيلة الصبر بتثبت فشلها الفادح في النهاية أو بتنجح أول يومين ثلاثة بفعل حلاوه الروح وبعدين تفرقع في وش صاحبها أو تصيب بحالة عكسية من البلادة فتغير جيناته للأبد فيصعب عليه استعادة نفسه مرة تانية حتى لو تغير الحال لعين مطلوبه فلا تطيلوا عذاب محديكم ساعدوهم على بركم وقصروا أيام الغياب وفرجوا كربات انتظارهم وسكرات خوفهم ولا تقنطوهم من رحمة الله كانت هناك أيام أستيقظ فيها من تلقاء نفسي مبكرا جدا دون منبه لحوح ولا اتصال من صديق كنت سعيدا وأريد أن أقابل العالم وأدردش معه قليلا ونحن نشرب شايا بالنعناع ونستمع لمزيكا رائقه قبل أن أرتدي أفضل ما عندي وأهرع لقطف ابتسامة صباحية من جنة حسنك أيام مجيده كنت خلالها قادرا على فعل كل الأشياء التي أعجز عنها الآن ومقابلة كل البشر الذين أتهرب منهم الآن والوفاء بكل الديدلاينز التي ستجري ورائي حتماً يوم القيامة. كانت هناك أيام كنت فيها فعلا أفضل وأقوى وأحد بصرا وبصيره. كانت هناك أيام كانت كتير بتكمل في تجربة عشان مش عارف لو خلصت فعلاً هتعمل إيه. طول الوقت بتتخيل الفراغ المرعب اللي هتبقى فيه بعدها. وعدم وجود أي خط تاني في حياتك تمشي عليه فتفضل واقف مكانك ومثبت في الحالة مستني المعجزه واحيانا مش مستني ولا حاجه قف وخلاص الانشغال من وجهه نظرنا في الوقت ده حتى لو بلا هدف ولا نتيجه مستقبلية بيبقى احسن من الفراغ والموت التام ساعات من ارادك حقا نالك اللهم لا تكل امر قلوبنا لمن لا نهمهم ولا تسلم مفاتيح ارواحنا لمن لا يعتبروننا اهلا للمحبه ولا تشعل فينا شغفا لن يروى وعشقا لن يكتمل واملا لن يقف على قدميه وفرحا تتجاور شهاده وفاته مع شهاده ميلاده واعلم اعزك الله ان جرح الحب إذا لم يغلق على نظافة بعث مرة أخرى على رأس كل فجيعة وبين يدي كل محنة فأسال دما حسبته جف وأوجع قلبا ظننته تسلى وأحرق مهجة خلتها برئت واستقامت لها الحال فلا تبخل على نفسك بنهايات ناصحة البياض وتخارج لطيف العبارة رشيق الإشارة فلعل الدنيا تدور والحظ يدور والنصيب يدور وتلتقي الوجوه ثانية في ظروف أكثر رحمة ومساحات أكثر قربا فتصل من فصل وتخيط من قطع وتجبر كسر من فطر وتستأنف حياتك تماما من النقطة التي مت شوقا ودعوت ربك سرا وجهرا ليلا ونهارا أن تحلق منها خد القرار اللي تقدر تبص في وشه وانت قاعد لوحدك آخر الليل مجردا من الحول والقوة والعزوه والصاحب والولد وما تحسش بأبدا بردة بتعصر قلبك بعد خروجك من العلاقة بتشوف كل حاجة بشكل تاني ريحه الهوى والناس والطرق والعربيات والإلفهات وتسقط الشغل والمزيكة والأكل ويوم الاجازه شيء أكبر من انك تشاور عليه تغير جواك للابد وخلى العالم كله كأنه جديد عليه أو انت اللي جديد عليه ماتت الذاكره المشتركة ما بينكم وأصبحت محتاج زي الطفل اللي بيتعلم المشي حد يسندك ويلفت انتباهك للحاجات من أول وجديد عشان تتوازن وتقتنع وما تغلطش لكنك للأسف هتترنح وهتغلط كتير قوي وهتقع وهتتجرح ورجلك هتزل في تجارب فرعية كتير هتفتكرها طوق نجاف الأول لكنها في الحقيقة طوق حوالين رقبتك وكأن هزمتك أول مرة بقت مبرر لاستمرار الهزيمة باقي عمرك أو كأنها لعبة وكل اللي كان حلتك حياة واحده بس ضيعتها بغبائك الهزيمة في حب صادق ممكن تبقى اخر مسمار في نعشك حتى لو فضلت واقف على رجلك بتضحك وتتكلم وتمثل ورفضت تمضي شهدت الوفاة اللي اسمك السلاسي مكتوب في اول سطر فيها وممكن تبقى بداية فوقانك وتحولك لانسان افضل واكثر حقيقة واللي بيحدد ده نظرتك لنفسك واذا ما كنت تستحق تعيش الحياة فعلا ولا لا تستحق أكتر من إنك تبقى مجرد سطر في قصة أحدهم بعد انتهاء العلاقات خصوصا لو كانت النهاية نية ومش مطبوخه كويس أو مؤلمة وجرحه وبيتجيب دم أو غير متوقعة وغير منصفة طبيعي جدا تتمنى للطرف الثاني إنه يتنيل على عينه وما يتوفقش طبيعي جدا تتمنى له الفشل من بعدك وإن ربنا يخرب بيته عشان يعرف إمتك وأهميتك ويندم على الفرصة الكبيرة اللي ضيعها على نفسه إحنا مش ملايتة ولا صوفيين متجردين ولا من أولياء الله الصالحين فطبيعي جدا تبقى دي مشاعرنا وتبقى دي عتب تفكيرنا الأولى ساعة الصدمة وفي عز الوجع دون أن يعني هذا من قريب أو بعيد إننا أشرار ومصاصي دماء وبنتسلى بفق أعين الناس وقت الفراغ وحتى بمنطق ديني الذنب لا يحتسب إلا إذا وقع أما التفكير فيه دون فعل فلا قيمة له فإنك تتمنى له الشر دام لم يتحول إلى فعل وسعي حقيقي لنقله إلى حيز التنفيذ فليس شرا وإنما مجرد تنفيذ ومحاولة لنفس الكبت وجع القلب والذكريات الزباله لاعاده التوازن النفسي واخراج الصديد وطرح الفرص والامكانيات على مائدة البحث فما تشقش على نفسك وتحس بالذنب وبالخطيه لما الافكار الشريره تستفرض بيه وفي الوقت نفسه سيبها ما تدخلش في صراع معاها ولا تحاربها وتزق فيها عشان ما تاكدش وجودها جواك بعد شوية هتمشي لوحدها وهتدي الفرصه لاراده الحياه جواك ترفع راسها وتنتشلك من كل المشاعر السلبية دي وتوريك السكة الجديدة اللي لازم تمشي فيها أخطر العلاقات واسواها على الاطلاق هي اللي بتعقب الانفصال بيبقى الواحد عايز يعوض خسايره بأقصى سرعة ممكنة ويثبت لنفسه للطرف الثاني إنه مش غلطان وإنه لقطة وألف من يتمناه ويخليه يندم على يوم فراقه ودي المرحلة اللي بنلتهم فيها الأوانطة بأريحية مطلقة وعن طيب خاطر ونصدق أي حد يقول لنا كلمتين حلوين من غير ما نمررهم على عقلنا خالص أو نقف لحظة واحدة عشان نفكر ونحسب ونوازن بين الخيارات ونشوف إن فين بل وبنحارب اللي بيحاولوا يلفتوا انتباهنا للي بنعمله في نفسنا وممكن نخسرهم. ونصنفهم فخانة أعداء النجاح والحاقدين بكل سهولة لمجرد إنهم بيقولوا كلمة حق والصح إننا ناخد هدنه معقولة عقب انفضاض أي علاقه نقف على مسافة عادلة من كل حاجة وكل شخص لحد ما نستوعب الأشياء ونعرف راسنا من رجلينا ونفهم إزاي وصلنا للنقطه دي وإزاي ما نعملش في نفسنا كده تاني ومن حاولش نستنسخ اللي فات في اللي جاي او ندور على التجربة نفسها بحزة فرها مع شخص تاني لان ما حدش شبه حد الاخطاء والسقطات وسوء الحكم على الاشخاص والفشل في تأويل الحالات امر طبيعي للغاية وما حدش معصوم منه الاذكياء والاغبياء اللي بيقطعوا السمكة وديلها واللي ما بيعرفوش يفكوا الخط في العلاقات حاجه كده زي الضريبة اللي لازم تتدفع عشان تعدي ودي مش مشكلة في حد ذاتها المشكلة عدم برمجة الخبرة السيئة في المخ والاحتفاظ بيها عشان نصنع مضاد حيوي وليها وتطعيم ما يخلهاش تخيل علينا تاني وبالتالي السقوط في البئر نفسها كل شوية كل شوية كل شوية انتهاء العلاقات أحد أصعب الآلام في الحياة وما بنقدرش نتجاوزه بين يوم وليلة واثره بيمتد الآخر العمر حالات بعينها لكن على الجانب الآخر الإنسان بطبعه طماع ونسبة الحمرية في دمه لا يستهام بيها الحمد لله وبيفضل يعمل نفس الحاجات كتير قوي وهو منتظر نتيجة مختلفة ومهما ده ما حصلش ما بيقللش عناده وغروره كأنه في مهمة مقدسة لحبس نفسه في سجن الحزن والحيرة للأبد ثم بكل وقاحة يقول ليه رب ده بيحصل انا بالذات لك وما تضعلش ابذل كل ما تستطيع للحفاظ على علاقتك لكن لو انتهت غصب عنك أقف وفك ايدك وسيب الحاجات تنتهي واسمح لنفسك بالحزن وما تعملش فيها سوبرمان واشغل وقتك وابعد عن الحاجات اللي بتفكرك بيها واهتم بنفسك وغير أسلوب حياتك على قد ما تقدر ووسع دايره معارفك والنشاطات اللي بتعملها ووحدة واحده السم هيخرج من دمك وهتقف على رجلك وتبقى مستعد العلاقة جديدة على نظافة من غير ما تظلم نفسك ولا تظلم طرف تاني ما ذنب الزنب وتذكر أنه لا يوجد أي شخص لا يمكن تعويضه أي شخص اللي بيحب حد بيبقى في لوعيه ولول لحظة رغبة دفينه غير معلنة إنه يسيبه ويلم الدور عشان يتخلص من عبء العلاقة ومسؤولياتها وتبعاتها وتعقيداتها ويستعيد حريته مرة تانية ويعيش من غير وجع دماغ واللي شغال في شغلانة مرتاح أو مش مرتاح بشكل او بآخر هتلاقيه في لحظة ما برضه بيفكر يسيبها ويشتغل في حاجه بتاعته اكتر وتناسب امكاناته وطموحاته بشكل اكتر تحديدا او يمكن ما يشتغلش خالص اصلا واللي متجوز ومهما كانت قوة علاقته بالطرف الاخر نفسه في اللاوعي برضه ينفصل ويتحرر ويبقى خفيف ويشوف الدنيا من منظور جديد الرغبات الدفينه دي وتهويمات العقل الباطن واللي ممكن تكون لحظيه وعابره ونتاج تعب أو إرهاق أو خزلان أو إعادة تقييم او تغيير في الشخصية بمرور الوقت ممكن تتحكم فينا وفي تصرفاتنا من غير ما ناخد بالنا وتغير خريطة علاقتنا بنفسنا وبالاخرين فتلاقي المحبين بيهبشوا في بعض فجأة على سبب تافه وتلاقي المجوزين ممكن يوصلوا للطلاق بلا أي مبرر قوي ملموس وتلاقي واحد صح الصبح راح قدم استقالته ورجع قعد على القهوة بكل هدوء ودون أي خطط مستقبلية محددة عشان كده لازم نتعود نسحب مشاكلنا ومخاوفنا ورغباتنا المكبوطة للنور ونناقشها ونفتش وراها ونعرف أسبابها ونحاول نعالجها ونطمنها ونوفر لها خروج آمن اتقاء للمفاجآت وردود الفعل غير المبررة لازم نبقى صراحاء مع أنفسنا وعارفين حدودنا واقطارنا الاخلاقي ومنظومتنا القيميه ومساحات المغامره في حياتنا ومواطن الضعف الإنسان كائن معقد جدا ومفيش كتالوج موحد ينطبق عليه وبقدر ذكائه فهو غبي وبقدر شجاعته فهو احمق وبقدر طبته فهو شرير والتعامل معاه لازم يكون على نفس القدر من التعقيد والحيطة والانتباه عشان تبقى النتائج النهائية مرضية إلى حد ما وما فيش فيها كوارث تطيح بمكتسباتنا اللي تعبنا فيها عمر كامل ومع ذلك ممكن تضيع في لحظة ابعدوا شويه عن اللي بتحبوهم ما تعرفوش كل حاجة عنهم ما تشاركوش في كل شيء ما تخرجوش طول للوقت مع بعض سيبوا مناطق رمادية صغيرة ما بينكم مساحات شخصية مش مطروقة أصدقاء مجهولين الاكتشاف الكامل بوابة الزهد التام ومن قال إن البعيد عن العين بعيد عن القلب جحش كبير فالشوق تسكنه وقتيا نظره للمحبوب فإن لم تتوافر تتفل القلب بنسخ المحبوب في كل ما يحيط بالعاشق البشر والأساس والسيارات والشوارع والمباني حتى لم يعد يرى سواه أو يفكر في غيره فيستفحل شوقه ويتعاظم وجده أكثر مما لو كان المحبوب أمامه ملء السمع والبصر لما بنحب بنشوف اللي بنحبهم ملايكة بجنحات منزهين عن الخطأ وليهم حق في كل اللي بيعملوه وأي تصرف غبي بيصدر منهم بتتسع صدورنا ليه وبنلاقي له مئة تفسير منطقي وبرنس في نفسه ويمكن ده اللي بيصعب الدنيا أكتر بعد الانفصال إننا بنتخيل إننا خسرنا كائن سماوي مش هيتكرر لكن لو قدرنا من الأول نحط كل واحد في حجمه الحقيقي بما في ذلك أنفسنا هنبقى أكتر قدرة على قيادة العلاقة البر الأمان وتخطي العقبات من ناحية ومن ناحية تانية هنعرف نقرأ العلامات صح وما نتخدعش، أو نطنش مؤشر حيوي وخطير زودلالة مهمة في مصار العلاقة. ولو ما حصلش نصيب، هيكون عندنا من الوعي اللي يخلينا نقفل الصفحة دي باحترام وإنسانية، ودون إراقة الدماء وزرع الضغينة، والاستعداد لفتح الصفحة التالية بسلاسة وأريحية. الحب مش تسبيل وخرجات في ضوء الأمر وعيش العصفورة يقضينا، وسيلينترو ماك انما بنيان على شفا حفرة مركب ضيق لا يتسع سوى لفردين في خضم بحر عرمرم ثقب ضئيل في جدار مصمت يوشك أن ينقض ولا يقدر عليه سوى أولياء القلب الصالحين أسوأ ما في انتهاء قصة حب بين رجل وامرأة أنهما لن يعودا صديقين مرة أخرى دايما بنيجي على اللي بنحبهم وبنتجاوز معهم كل الحدود عشان منطمنين من ناحيتهم وعارفين أخرهم ووستين في قدرتنا على مدوات غضبهم مننا من أو احباطهم من تصرفاتنا. لكن مع الوقت بتختفي من قدام عينينا الفروق الجوهرية بين اللي يمكنهم احتمال فعلا. واللي لا يمكن بأي حال من الأحوال التساهل معاه لحد ما بنصحى في يوم على حياتنا معاهم حرفيا مرمية في الشارع وساعتها الحساب مش بيبقى على آخر موقف حصل بيننا بس لكن على الفاتورة كلها بدون حد أقصى لرد الفعل يمكن بنعمل ده بغباء ومن غير أصد ولا تدبر في العواقب لأننا بغاية الهشاشة والعوز وطول الوقت محتاجين حد نسند عليه ونتعرق صاده واحنا مش مضطرين للتبرير او ارهاق الذهن في اسباغ المنطقيه على تصرفاتنا في حضرته او ادعاء الانصياع لمسلمات المجتمع وشكلانيات العادات والتقاليد حد نكون معاه على طبيعتنا الحقيقيه من غير اقنعه ولا حسابات المكسب والخساره ولا تركيز في التفاصيل وتفاصيل التفاصيل لكن المشكله اننا واحنا بنعمل كده بننسى إنه هو كمان محتاج مننا اللي محتاجينه منه الموضوع معقد للغاية ومساحات الصح والغلط فيه مش محددة بألم أحمر وقاطعة السبوت والدلالة وما حد هنا شرير بشكل مطلق ولا خير بشكل مطلق وقدراتنا زي بعض والفروق الفرديه بينا أكبر من ان يتم حسابها وحصرها بسهولة وما فيش للأسف موحد للعلاقات يمكن الرجوع إليه للاسترشاد والتوعية لكن في مبدأ عام وأساسي أعتقد لو حطيناه قدامنا طول الوقت يمكن يكون دليل على السكة وبدايه رحله إعادة التوازن لعلاقتنا المهمة واللي فرق معانا في الحياة ما تحوجوش حبايبكم لغيركم ما ينفعش تستجد الحب تمدي ايدك كل يوم وتبصوله بعيون مهزومة وتقوله أنا باجي على قلب مكسور شوية حب لله وتصمم تفضل في حياة شخص شايفك مجرد مرحلة أو حلقة وصل بالتجربة فاتت وتجربة جاية أو جسر بيعدي عليه الوصول لذاته تاريخا قلبك نهبا لك الوحده الوحدة وشجون الانكسار على أمل انه يحس بك في يوم ويعوضك أيام الصهر والألم والدموع والخوف والرعب من يوم يجي وهو مش معاك أو يوم يجي وايده في ايد حد غيرك وانت واقف مستخبي بعيد بتبصله من ظهره زي ما اتعودت طول علاقتكم الحب زي الموت قرار في اتجاه واحد مفيش فيه مفاوضات ولا انتظار ولا وسطة ولا مجامله ولا جبران خواطر ولا تغيير حيسيات الحكم بعد صدور القرار يا موجود يا مش موجود وانت عارف كويس اوي ان مفيش امل مفيش سكة تانية مفيش طرق خلفية ونوافذ متسابة مفتوحة عن طريق الخطأ مفيش معجزات واعترافك أو عدم اعترافك بده مش هيغير حاجة وعارف كمان إنك مش هتبطل تستناه وتشوف نفسك بتتخلق في حضنه وتحكي عنه للسرير والسطارة والموبايل والكتب والشجر والبطاطس المحمرة وحنفية المطبخ ولا هتبطل تلجأ للسماء وتدعي يكون من نصيبك وانت شرقان بالعياد ولا هتبطل كل يوم تتكوم على سريرك لوحدك تعز الليل تبص في السقف لحد الصبح من غير ما تدوق طعم النوم وحكاياتك معاه بتتكرر قدامك ذكرى ذكرى ولقطة لقطة وكلمة كلمة وقلبك بيرجف من اللهفه والخوف والألم واللوعة والشوق والحنين والانتظار وبتنبش بدوافرك واسنانك عن أي حاجة ممكن تغير الوضع المستحيل وما بتلاقيش وعارف أكتر إن الديرة الجهنمية اللي بلعتك دي عمرها ما هتتكسر إلا بانكسار قلبك نفسه مليون حتى وعدم صلاحيته مرة أخرى للاستخدام الآدمي غياب الأحباب جسديا بالموت رغم أسويته وصعوبته بيقفل دايره التخيل والاحتمالات عندك تماماً ويوقفك عند عتبة معينة ما بتتجاوزهاش أبداً وده اللي بيساعدك مع الوقت على التحمل وربما النسيان لكن غيابهم بالفراء بيوقعك في إشكالية أشبه بالرمال المتحركة اللي كل ما قومتها اكتر غصت فيها اكتر هو أنا ممكن أشوفه تاني هو ممكن اللي بينا يرجع في يوم وأنا هكمل إزاي عادي كده من غيره هو مين فينا اللي غلطان اصلا ما يقودنا في النهاية للاعتراف إن الموت في أحيان كتيره بيكون أكتر رحمة من الفراق. فما تسحلش حد معاك عايزه؟ حابي عليه؟ اغنيه؟ ما لغيرك؟ ولضم حلمك في حلمه وعيشه يا أخي مش قدها؟ الزم مكانك وما وهو حي القلب مش معمل العلوم بتاع سنوي اللي كنا بننتهز فرصة انشغال المدرس لما ندخله ساعات عشان نلعب ونجرب ونحط حاجات فوق حاجات يمكن بالصدفة تضرب معانا ونوصل لاختراع يقلب موازين البشرية ما تحكمش على اي تصرف وانت جوه العلاقة انه حلو او وحش غير بعد ما توصل لعتب فرقة ونهايه مرضية لان الكويس والهايل والجميل لو انتهى بالفراق والخزلان والتخلي ووجع القلب يبقى ما كانش زي ما انت فاهم كان لعب بقى او تقضيت وقت او تسلية او مصيادة او او او لكنه قطعا ما كانش صادق ولا حقيقي اما اذا انتهى لصالحك باي طريقة ممكنة فقول شعر براحتك فيه وباهي بحسن اختيارك زي ما انت عايز احنا بنفرح بقى اقل حاجة وما بنصدق نضحك وننبسط لكن مش كل الناس زينا في ناس محترفة بترملنا عظمه عشان تاخد قصادها جمل وتفضل تمد حبل الأمل المزيف لحد ما يلف حوالين رقبينا ويخنقنا وفي الوقت اللي بنتصور فيه إننا خلاص وصلنا البر وعدينا بنكتشف فجأة إننا بقينا في عرض البحر خلاص بدون سطره نجاة ولا حتى تليفون حد نبكي معاه على الخط واحنا بنغرق واحنا جوه تجربة بنبقى مصدقينها قوي ومقتنعين بها تماما ومعتقدين إنها تجربة العمر كله وبنفترض تلقائيا ان الطرف الثاني زينا بالضبط ويمكن أكتر وما بنفقش من وهمنا غير لما يصدر منه تصرف مش متوقعينه أو مخالف للنسق العام اللي رسمينه للحدوته فنقف ثانيه ونبص من بر زواتنا فنكتشف المصيبة زي ما بتبقى جوه أسانسير وتيجي عليك لحظة ما تبقاش عارف هو واقف ولا بيتحرك غير لما تبص على العتب السبت برة لكن طول ما انت جزء منه جواه هتفضل الأمور ملتبسه عليك بنكتشف اننا في وادي وهو في وادي تاني احنا شايفينه أبد وهو شايفنا مرحلة معتقدين انه دوا وهو حمل جديد هياخد مكانه على رفوف القلب ودايما هتلاقي عنده مبرر عظيم وحجه ومنطق ودنيا وسواء عاتبنا او ما عاتبناش انفجرنا ودبدبنا برجلينا وخربشنا بدو وفرنا او لفنا الصمت ونزل علينا سهم الله فالنتيجه دايما واحده احنا اتخدعنا مشينا طريق جديد مش بيودي لاي حته لبسنا القلب بتوب حداد وهو لسه في عز شبابه خسرنا وقت وعمر مش راجع تاني ومفيش حل طول ما قلبنا بينبض هنحب وطول ما احنا ماشيين لوحدنا في سكه طويله هنشتاق وطول ما راسنا محتاج سدر يرتاح عليه هيفضل يلف حواليه لحد ما يلاقيه وطول ما في بشر هيفضل في دناءه وغش وخداعه وانتهازيه ودموع وهيفضل في ألم لكن الشطاره انك تطلع بالحسنه الوحيدة في القصة دي وهي زيادة رصيدنا التراكمي من التجارب والخبرات واللي المفروض ينعكس على جودة اختياراتنا بعد كده ولو جزئيا وعشان ده يتحقق لازم نبقى واعيين لنفسنا وللي حوالينا كويس قوي ومتيقنين اننا نستهل افضل من اللي احنا فيه ومهما كان البهرجة والمظهر خداع نقدر ننفد من خلاله ونبص على الروح ونقرر إذا كنا هنتعارف فنقتلف ولا هنتناكر فنختلف ساعات بتبقى عايز حاجة معينة من اللي قدامك وبالتالي أي شيء هيقدمه لك أيا كانت قيمته عنده مش هيشبه بالضبط زي ما تكون جعان جدا وقتها مش هتقدر تركز في جمال الطبيعة الفتان أو تصغي صوت العصافير على الشجر رغم إن دي حاجات جميلة طبعا في ذاتها وفي أوقات تانية بترضيك وتخليك طاير بس أنت ببساطة دلوقتي عايز تاكل الأول وترضي حكتك وبعدين تبص حواليك بقى وتتلفت وتستمتع عشان كده في تضحيات كبيرة بتبذل ما بنحسش بيها مش لأنها قليله أو عديمه النفع لكن لأننا مش محتاجينها في الوقت الحالي يعني انا هيهمني بإيه؟ إنك تتبرعلي بكليتك وأنا ما عنديش مشاكل في الكلية وكل اللي عايزه أعمل نظارة في الوقت ده النظارة ممتين جنيه أهم عندي وأكتر قيمة من كليتك اللي ما تتقلش بالمال للسبب نفسه قبل ما تكبل حد بمعروفك وجميلك وتضحياتك شوف احتياجاته الأول عشان ما تتصدمش في رد فعله من ناحية واللي عملته يروح هدر ومن ناحية تانية يمكن اللي هو محتاجه منك دلوقتي وهيمثل علامه فارقه في علاقتكم يكون ابسط واهون بكتير من اللي انت عمال تفكر فيه وتعدله وتحسب له وشايل همه بعد ما نكتشف خيانه حبايبنا وندلتهم بتيجي علينا لحظات نبقى عايزين نروح لهم رغم انتهاء كل ما بيننا ونصرخ في وشهم اننا كشفناهم وما كناش مغفلين لكن دي حيله من العقل الباطن ظاهرها اننا عايزين نعرفهم قد ايه كنا وعين قوي وما بيدحكش علينا بسهولة وفقسناهم فيما الحقيقه اننا بنكون بنتلكك وبنتعلق بخيط واهي انهم لما يلاقونا كشفناهم يحسوا على دمهم ويبدأوا من جديد معانا على نظافة ويعتذروا عن اللفات ويحاولوا يعوضونا وما تاني لكن التجربة بتقول أن العلاقة الفزدة لما تنتهي لازم تنتهي لاعتاب بقى ولا ندم ولا ترتيب أوراق ولا هات جواباتي وخد صورك وتبرير مواقف وهم ما يتلم اللي عرفوا ضرب نافذه بسكين حمية في القلب تماما وليحل الظلام على الجميع وما عدا ذلك نحن حفرغة ودلع ومرأعة ومياصه ومرهقة لا تليق بالحب وأهله ولا باحترامنا لنفسنا والله مشكلتنا أننا بنحاول نستنسخ التجارب اللي فاتت في كل علاقة جديدة عشان نعيش نفس الأحاسيس ونمر بنفس الخبرات ورافضين نقتنع ان مفيش حد شبه حد ولا علاقة زي علاقة مع ان كل مرحلة ولها رونقها وفي تجارب في فإنها انتهت في الوقت المناسب وثابت ذكرى لطيفة ولو كانت استمرت لحد دلوقتي كانت دمرتنا دع من يمضي يمضي ومن يفارق يفارق سيب رجله وفك إيدك من حوالين رأبته وخليه مر الراحلون لا يملكون عناويننا الجديدة والموت لا يعودون إلى أرض اتلائهم فعيش الحياة كما يقول صديق محترف السيارات نأل ورنألة لو بحثنا لن نجد الحب كالموت يتخطفنا في موعد لا يخلفه من أحب لسبب وتعلق لغاية يوشك حبه أن يزول بفوات السبب وانقضاء الغاية ومن أحب بلا سبب زادته الأسباب كلفا وتعلقا ويقينا سلاما لمن طرق الباب فوجده مغلقا فعذر وأمهل وصبر ورابط وأبى الانصراف ومكث غير بعيد يتحين فرصة ويترصد ثغرة حتى رأى نصفا انفراجه فانتهزها وجاز وعبر واخترق ومر إلى قلوبنا فأنار ومنح وطبطب وأحيا وأعانى وعوض واحتوى وأن ليس لمن اضاع الطريق أن يسأل متى الوصول في علم التسويق يوجد مصطلح اسمه ويعني وضع علامتك التجارية في التصنيف الملائم لها في السوق لتخاطب جمهورك اللي بتبحث عنه ويبحث عنك فلا يصلح أن تكون سلعتك كتبا مثلا وتقدم نفسك على أنك صانع حلي، ثم تشكو أن أحدا لا يعيرك انتباها والأمر نفسه في العلاقات عموما لابد أن تضع ما بينك وبين الطرف الآخر في مكانه الصحيح وتختار له التوصيف الملائم والواقعي وتضع إطارا زمنيا للانتقال بين أطوار العلاقة مع ترك هامش للإخفاقات والمرونة في تغيير الوسائل والطرق للوصول للهدف النهائي كي لا يفاجئك ما يحدث أو ما لا يحدث لكن مصيبتنا الكبرى وحماقتنا الأفدح أن البسجنينج بيبقى ضرب السلك ومنى البنيلة من الأول أساسا البعد ما يعنيش اننا ما بقيناش مهتمين ببعض ولا محتاجين نطمن على بعض البعد استجابه للقدر للظروف للغباء لكنه ما بينزعش الانسانيه من القلب ولا بيموت الذكريات الحلوة حتى لو عليها ركام الاسى والتفاصيل ولا بينسينا قد ايه كنا بني ادمين وحقيقيين فعلا واحنا مع بعض ويمكن بالعكس الأرب كان عن احلى ما فينا ولما بعدنا شفناه وحسينا باحتياجنا ليه حتى لو ما عدش ينفع نبقى مع بعض تاني بعد قليل نبدأ في الاقتناع أن الحب لم يكن فقط مسكة اليد في حضور قمر عفي على الكورنيش ولا القبلة المختلسة في ظلام السينما ولا الحضن العاصر النازف حنينا بين سراديب بيت الست وسيلة في الحسين ولا المكالمات الليلية الهائمة حتى الفجر على خلفية من شدو أم هل راى الحب سكارى مثلنا وإنما كذلك القدرة على معرفة اللحظة المناسبة للصمت للكف عن كل شيء لجرجرة الأحلام والانسحاب بهدوء دون خسائر فادحة سلاما للذين إذا مروا على القلب طببوا جروحه وأناروا مصابيحه وأحيوا شوارعه وطرقاته وطردوا أشباح الراحلين والغادرين والخائفين والمرتعشين وحولوا الخسارات مساحات لانتظار الفرص والهزائم اقمارا في ليل الشجن الطويل إنما المحبون من إذا مدوا أيديهم إلى نار الله الموقدة واحترقوا لم يلوموا اللهب ولا الحرارة ولا مشعلها لكن أنفسهم سلاما للأشياء التي تنتهي حين ننتهي العابرين دون صخب ولا بصمات أصابع على القلب التاركين مساحات لالتقاط الأنفاس المتحققين بالغياب الواصلين بالانقطاع الباقين هناك في مكان نجهله ويجهلونه وقد لا يمكننا الوصول إليه أبدا لكن يبقى ويبقون رهن إيماءه يمكن مش مكتبلنا لنا نلعب أدوار البطولة في حياة بعض ونفضل في الضل لكن ساعات الضل بيكون أسدأ واكثر قدر على التأثير وجل ما تمنيت أن تكوني لي حالة لا حالة كانت أمي تقول لي بابتسامة حانية ربنا يستر قلبك فأقبل يدها ورأسها وأمضي دون أن أفهم يقينا ما تقصده حتى جرت علي أحوال الدنيا وفهمت أنها أعظم دعوة في الوجود فستر القلب أن يفتح الله لك براحا في كونه فيرزقك محبوبا يبادلك المشاعر نفسها دون من ولا إحسان ولا مباهات ولا طمع في قضاء حاجة ولا انتظار مقابل يعشق روحك في روحه ويكن قلبك في قلبه فيكون على ضعفه امينا ولسره حفيظا ولكسره جابرا ولتقصيره معينا ولهلعه مسكنا ولنزواته ناصحا ولجنونه ساترا ولزلاته اويا ولفطوره طبيبا فاذا كلاكما مكتمل بصاحبه مستغن عما سواه مؤتنس بحضوره مكتف بتجليه فلا تقتحمكما عين ولا يذكركما لسان ولا تجري لكما سيرة، ولا تنالكما مخيله ولا يرقى اليكما ظن وذلك عين الستر والتخفي فلله ضرك يا امي على باب الخذلان إنك رجل محظوظ، تمتلك كل شيء، كل شيء إلا أنتي، تنظر له لحظات، ثم تهز يدها بقلة حيلة وتقول إلا انا فيلم Louder Than Bombs، للمخرج يوكيم تري، في ناس بيتمنى عليك بمعرفتها ووجودها في حياتك، وطول الوقت مستكتر نفسها عليك، وشايفة انك لازم دائما وأبداً تعمل المستحيل عشان تفضل مستحق لنعمه معرفتها بالتالي لما تتسحل في حاجه او دوامه الحياه جرجرك من شعرك او الزمن يريح على ام رأسك بيعتبروا ده اعتداء مقصود وموجه لشخصهم الكريم فبيتخذوا مواقف غايه في الحدة والغشومية معاك مهما كان العشم والعشره والذكريات المشتركه اللي ما بينكم أما التمس لأخيك سبعين عذرا فبتقلب معهم إلى اتلكك لأخيك على أصغر هفوه وكمل على اللي باقي منه وخلص أي ذنب حد ارتكبه في حقك من جدته، فإن رأيت مثل هؤلاء فاهرب منهم كما يهرب السليم من الأجرب مهما كان الشخص اللي استفيته عشان تحكيله أسرارك وتحط إيده على مواجعك النفسية ومخازيك وحتى لو كان في نفس محنتك، عمره ما هيقدر يتحرر من الحكم الأخلاقي والديني عليه، وهتلاقيه في وسط منت منهار او بتتوجع، يشاور بإيديه ويقولك، ده غلط، وده صح، وده حلال، وده حرام، هو مش فاهم إنك عارف كل ده، وبتتكوي بيه ليل نهار، وإنه مش جاي لعم الشيخ وعزو وحتى لو عم الشيخ وعظه هو مش في الموت ده، وإذا كان بيعمل شيء غلط، فمش بقردته ولا مبسوط به فبعد ما الخلل النفسي والانهيار ساعات بيخيل لينا ان ماشينا الصح وقيمنا ومبادئنا هي اللي وصلتنا لكل الخسارات والفقد اللي بنكبده فنقرر نجرب الطريق الثاني يمكن الموضوع بيبقى فيه جزء قهري ولا إرادة كبير جدا حتى وإحنا وعيين احنا بنعمل يعمل ايه وممكن بلا شك يفضي بينا المزيد من الخسارة لكن مع ذلك بنبقى محتاجين نجرب ونطرق كل الأبواب المتاحة والممكنة ورغم ان الدين مكون أساسي في حياتنا ولا مفر من الانصياع تحت لواءه في النهاية لكن ساعات بتخرج شوية عن إطاره بتغلط بتحيد عن الطريق مش عشان أنت كافر ومارق كلب قد ما هي محاولة للتخفيف شوية لعزل العوامل وتحييد الحاجات ورؤية الدنيا بمنظور جديد والتجربة والأكيد إن كل واحد ليه حساباته وخياراته في الحياة ومنظومته القيامية والاجتماعية والحاجات اللي ما يقدرش يخسارها ويقينا محدش هيحاسب على مشاريب حد بتكلم عن الناس العادية مش أولياء الله الصالحين اللي بركعة يحل كل مشاكل الدنيا وبسجدة يصل لليقين وخلاصات الأشياء بتكلم عن ملح الأرض المهزومين والمحبطين والخائفين والمجروحين والمطعونين والضالين اللي بيحبوا ربنا وموقنين من رحمته لاخر مدى وواثقين انه مش واقف لهم على الواحده ولا مستنلهم غلطه عشان يخليهم رماد تذروه الرياح لكن هيمدلهم بساط التجربه وهيصبر عليهم لحد ما يكتملوا ولما حد يفتح لك صدره ويفضفض لك بعد سنين كتمان في الغالب ما بيبقاش عايز منك غير انك تسمعه يعني لا تحلله حاجة ولا توعزه ولا تبهي بطهارتك في مقابل نجاسته ولا تجذب وتقوله كل شيء هيبقى كويس فخلي بالك الكلام اللي هتقوله له في لحظة المكشفة بالوجع واللهجة والتون بيفرقوا جدا جدا جدا لان كلمة واحدة غلط تقال هتقفله منك للأبد وتخليه يهرب مع انك يمكن تكون آخر إيد ما مدداله إحنا مش ملايكة ولا انبياء ولا معصومين من الغلط والله العظيم إحنا في منتهى منتهى الهشاشة منتهى الضعف والاحتياج منتهى اليأس من كل حاجة وأي حاجة منتهى التعلق بما هو أقل من الأششة وقرار الكلام مع حد اصلا والفطفضة ليه زي الجبل على قلبنا لأننا عارفين أن مفيش فيش هتتغير. بس بنعمله عشان نقول لنفسنا أننا جربنا وفتحنا قلبنا للناس وحاولنا لآخر لحظة والقرارات اللي دايما بناخدها بالابتعاد عن الناس وقفل حياتنا على روحنا بتبقى جدة وحقيقية وممضية بالقهر والمكبدة ما بتبقاش تهويش ولعشان الناس تقول لنا ما تمشوش انتو حلوين وكيوت واحنا بنحبكم لكن اللي بيخلينا نرجع تاني كلمه افتكرناها لحد فرقت معانا ذكرت حفرت عميقا في القلب او الامل افيوني القلوم ابن الكلب الامل ان في حاجه هتتغير فما تقطعوش حد حد لكم وما تحكموش على حد انتو حرفيا ما تعرفوش اي حاجة عننا ولا ما تبدناه عشان نقف قصدكم النهاردة ولا الصراعات والوحوش والعفاريت والمواجع اللي بتلتهم روحنا ليل نهار خليكم على الحفة وبيننا وبينكم المودة والرحمة والونس بس عندما يخذلنا شخص تشيخ كل الأظهار التي زرعها بداخلنا فجأة طول الوقت بنبعث رسائل استغاثة خفية للي حقالينا وعلى حسب قربهم مننا وإيمانهم بأننا نستحق بيتلقوها أو بتضيع وبتتبدد في الفضاء الثرمادي الرسائل مش بس كلام نظرات ابتسامات دموع ستاتس على فيسبوك سريخ دب دب بالرجلين هزيان وصوت عالي مش مفهوم شتيمة اتصال في نصاص الليالي من غير ما نقول كلمة واحدة صورة عملنا لها لايك طريقة معينة في عبور الشارع بلا مبالاة قدام سيل العربيات مسكتنا للشوك شربنا للسجاير وإحنا بنكرهها كتر الشطة وإحنا ما بنحبهاش عدد علب المناديل اللي في ايدينا غالباً بنبقى عايزين حد بعينه يقرانا ويفهم ويمدلنا إيده حد بيبقى بالنسبة لنا هو العالم والتاريخ والحقيقة المطلقة للوجود وتجل الله الحق بس مش قادرين نقوله أو خايفين أو محرجين ومتعشمين إن تاريخنا المشترك يتحرك تحت جلده وينبهه إن في هنا روح كانت تخص في يوم بتتحرق فعليا ومحتاجة نظرة بنبقى وصلنا لنهايات كل شيء العشم والخزلان والصبر والانتظار والأمل والمنجاة والحلم والفتوح والتوقع ومستنيين للمرة الأخيرة انفراجة مساحة حرة لالتقاط أنفسنا بجد بشرة إثبات إننا فارقين مع حد ونستحق تواطؤ كوني في صالحنا ولو مرة عشان نقدر نبدأ من جديد ونكمل مكابدة الحياة ونسدد فواتير الوجع لكن في الغالب، بيكون هو الوحيد اللي ما بيفهمش الرسالة، أو بيفهمها فيطنش أو بيفهمها وتاخده العزة بالإسم، وينتهزها فرصة لتصفية الحسابات، أو بيفهمها ويدرك توحش احتياجنا، بس خلاص، ما بنبقاش فرقين معها، فبيسد ودانه ويكمل حياته عادي، فبنزداد الكفاء على زواتنا، وناخد احزاننا بالحضن. ونرجع ميت سنة الوراء في سلم التطور الإنساني ونلفظ كل الناس وما تبقاش أي حاجة فرأ معنا ومن الجحود للنكران للتجبر فقط من العلاقات للخزلان لاستسهال كسر القلوب للعب بمشاعر الصادقين للوحدة المهلكة لاعتقدنا المروع إننا دايما صح ونملك الحقيقة المطلقة لدقات الساعه اللي ما بتقفش دايما بفكر اكيد ربنا مش هيدخلنا النار في الاخره نار الناس في الدنيا قامت بالواجب وزياده ولا يعاقب مؤمن على الذنب نفسه مرتين ابدا احنا ما بنحسش بقيمه الاشخاص في حياتنا غير بعد ما بيمشوا بنبقى قويه جدا واحنا بنتلكت لهم ونفتح الباب ونقول لهم بكل جبروت اتفضلوا ما عدناش محتاجين خدماتكم أو نفضل نخزل فيهم لحد ما يفتحوا الباب من نفسهم ويفوتوا وبعد شوية أصار إيديهم على أرواحنا بالبان وبتطالب بالاشباع اللي كان متحقق بوجودهم أرواحهم الهائمة والشوارع والأغاني والأكل والضحك والمواقف والدموع والوعود والأحلام اللي جمعتنا يوم بترفع راسها جوانا وتلومنا على الفقد من غير صوت بايدينا بنزود وجعنا ونضعف مقاومتنا ونفتح مسارات لا حصر لها لنفاد الطاقه وتشتتها وعشان نهرب من وجع الضمير بنعمل عملية احلال وابدال بندور على غيرهم وغالبا بيبقى فيهم شبه من بعض لكن مهما اكتملت الحكايات الجديدة بتاعتنا بيبقى فيها حته ناقصه قطعة بازل مش في مكانها لها علاقة بالروح والعشرة والصفاء والسقة وانبهار البدايات ومهما لقينا بديل عمر الحاجات ما بتبقى زي أول مرة ابدا والطريق الثاني إننا ننكفئ على ذواتنا نقفل طريق أي علاقة جديدة وندي الفرصه لوحدتنا تتوحش وتلتهم الأخضر واليابس تماما وتسيبنا عضم بلا لحم ولا مشاعر ولا رجع أما الطريق الثالث فإننا نحاول نوصل اللي اتقطع ونرمم اللي اتصدع. بس خطورته إننا لو ما كناش صادقين وجدين المرة دي وقادرين على تحمل المسئولية والاعتراف بتقصيرنا فالامر هيبقى هزلي جدا ومش بس مالوش مستقبل لكنه كمان هيشوه حتى الماضي اللي كنا بنتسند عليه من حين لاخر القلوب امانات والمشاعر مراكب سيرة في نور الله من مرسى إلى مرسى فما تخنوش الأمنات ولا توقفوا المراكب السيرة ساعات كتير بنأجل حاجات نفسنا فيها قوي وشايفين فيها خلصنا خوفا من أنها تطلع في شنك هي كمان فبنبقى ضيعنا على نفسنا حتى الأمل الهاجس الأكبر لينا إننا نعدي على الدنيا بلا بصمة ولا أثر وما نبقاش فرقين مع حد يمكن عشان كده بنحب ونكتب ونغني ونرسم ونمثل ونرقص ونكتب على السوشيال ميديا ونعمل مشاريع عشان حد ياخد باله مننا ويلاقي صفات مشتركة معانا فيشاركنا الرحلة ونتسند على بعض وللسبب نفسه بنتجنن لما نكتشف زيف اللي كنا فيه والخزلان بيبقى مضاعف لأنه فرغ كل اللي حصل من معناه وخلى إشرة عيرة عدم وخوفنا من اللي جاي لخبطنا وخلانا مترقبين النهاية نفسها ولو بعد حين احنا في منتهى الهشاشه منتهى الاحتياج منتهى الطفولة وفي الغالب بنرضى بحاجات عبيطة وهبلة لو كانت صدقه ومن غير مكياج لكن على الجانب الآخر بعض الناس حساباتها أكتر تعقيدا وادخلهم حياتنا بيبقى مشفوع بخطط وتوقعات ومكاسب وتطلعات وليله كبيرة سعادتك وللأسف ما بنكتشفش ده غير بالطريقة الصعبة والمشكلة الأكبر مش إن الحياة صعبة لكن إنها كان ممكن تبقى أجمل من كده بكتير وأحلى وأكتر حقيقة لو حاجات بسيطة تغيرت وناسبة عنها فضلوا معانا وكانوا قد كلامهم ووعودهم إلا ما أكبرناهمش عليها بالمناسبة ورغم إن الكل بيخسر في النهاية حتى اللي عامل نفسه برم وفاهم كل حاجة ومسدد كل الخنات محدش بيتعلم ولا بيستوعب الدرس واليوم القيامه هيفضل الإنسان أغبة من إنه يدرك قد ايه الحياة تافهه وهينه ومش مستهلا اللي بنعمله في بعض ده والله أغلب مشاكلنا نابع من اننا ما بنعرفش نختار صح الحبيب الصديق التجربة الشغل واننا بدل ما نصبر ونجتهد لحد ما نلاقي اللي على مقاسنا بنرضى باللي بنلاقيه في سكتنا والسلام ونحاول نأيف مشاعرنا عليه بأي شكل ونقنع نفسنا إنه هو ده لكن مع أول اختبار حقيقي وأول لحظة اختيار حرة كل شيء بيبان وبنكتشف الفخ اللي وقعنا فيه وساعتها في مننا اللي بيكابر ويكمل ويرضى بنصيبه ويتفرج على الحياة مش يعيشها واللي بيلف ويرجع تاني مهما كانت الخسائر واللي بيعاند القدر ويحاول يغير المقدر ويفضل يزق الأدام لحد ما يخسر الجلد ويسقط يمكن لما نحب نفسنا بالقدر الكافي ونتعود نسمع لها ونفهمها ومنامرش بالوقت ومساحات البراح جوانا ونبطل نتعامل مع القلب على انه كره شراب مهما لبسناه في الحيطه هيردلنا تاني ونتخلص من طاقه الغضب اللي مليانه طول الوقت الرؤيه هتتضح اكتر وهيبقى عندنا بصر وبصيره أكبر للي يناسبنا في المرحله دي واللي ما يناسبناش للي من واللي طالع شيطاني فلحظات ضعفنا واحتياجنا للاصلي والفلسو للي منظر بس واللي حقيقي زي وجعنا لكن في كل الأحوال لكل منا نصيب مفروض من الألم والخيانة والخزلان والتخلي والبيع والاستهانة والوجع وكسرة الأل والتوهان والحيرة والدمع وغياب الهدف وضياع الطريق فاللهم إن لم يكن هناك مفر عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب كل يوم لما بنزل عند بوابة اتنين في مدينة الانتاج الاعلامي بحمل هم المشور الطويل اللي لازم امشيه عشان اوصل للقناة اللي شغال فيها في ايامي الاولى في المكان كنت بس شور العربيات الزملاء اللي بتمر عليها رغم انها كده كده هتعدي على القناة يعني مش هكلفه بنزين زيادة بركوب يعني على امل ان حد يحس بي ويقفل من نفسه والنتيجة إني كنت بمشي تحت رحمة الحر البشع والعرق والنهجان لحد ما وصل مقطوع النفس بعد فترة ما بقيتش قادر أتحمل خصوصا في نهار رمضان فاتجرأت شوية تحت وطقة الإرهاق وبدأت اشاور بخجل لكن للأسف مرة اتنين بس اللي عربية وقفتلي وفي أغلب الحالات كانوا بيمرقوا من قدامي بسرعة بدون حتى التفاتة وانا غرقان في الحرج مرة ورا الثانيه قررت بشكل نهائي ما عدتش اشاور لاي عربيه ولا استنى اي حد واكمل لوحدي مهما اتورت من الشمس واتعميت من العرق انا اللي اخترت الشغل ده وكنت عارف من الاول ظروفه فلازم استرجل واحاسب على مشاريبي للنهاية وده بالظبط اللي بيحصل في العلاقات فاقده الاهليه اللي فيها طرف بيسف حقوق الطرف الثاني بسيف الحياة في الأول بتستحي طالب بحقك وباللي المفروض يحققهولك على أمل انه يحس على دمه وتفضل تتحمل تبعات كل حاجة الوحدة وتزق العلاقة لقدام لحد ما تتعب في النهاية وطقتك تنفج فتتجرأ وتطلب بخجل لكنه للأسف بيبقى تعود على الاخذ بس وما عندوش اوبشن العطاء فمرة يديك مضطرا عشان يخليك متمسك بالامل وعاشر مرات يحرمك لحد ما تصعب عليك نفسك وتتأكد انك بتحارب طواحين الهوى فتقرر ما عدتش تشاور له ولا تستناه او تستنى غيره وتمشي الطريق وحدك مهما تأورت من الشمس وتعاميت من العرق لأنك مش عايز تتأخر اكتر من كده عن حياتك اللي تستحقها فالسير من غير حمل على ظهرك أفضل مليون مرة من انك تمشي وشيل حد على قلبك إحنا بنظهر قدام الناس بالشكل اللي يقدروا يستحملوه بنهذب الهزيمة والحزن والخزلان ونقص ريشهم ونطبطب عليهم ونحيلهم عشان نقدر نبتسم ونتعامل اللي جوانا لو انعكس فعلا على وششنا الناس هتموت من الرعب واعلم أعزك الله أن الوصل مقطوع وإن طال واللقا منفض وإن أينع والتداني منبت وإن تكرر فاسكن وأقم في الحال التي أقامك الله فيها حتى تزول إلى غيرها دون تذمر ولا شكاية ولا تعجل ولا تنمر ولا تذلل ولا تطرف فلا يعلم أحد ما خبئ له وهل ما استقبل من أيامه أفضل أم ما استدبر أكبر خطأ ترتكبه في حياتك انك تتكسف أو ما تعرفش تتكلم عن نفسك وعن قدراتك وتسيب الآخرين يقيموك وانت فاكر إنهم هينصفوك ويدوك حقك ما بينصف حد ولا بيدي حد قدره الناس طول الوقت بتحكم عليك من خلال عقدها وخلافاتها ومشاكلها ومزاجها الشخصي وغيرتها وحقدها لحد ما هتلاقي نفسك فجأة بقيت واقف في منطقة رمادية محرك تتكلم وتقول انك أكبر من كده وفي نفس الوقت مش قادر ترضى بالمكان اللي حطوك فيه فتبدأ مرحلة عبسية جديدة من حياتك مليئة بالصراع والنقوص ومراجعه الذات والإحساس بلا جدوى الحياة والرغبة في تحطيم كل شيء والعوده لنقطه الصفر من جديد عشان كده تفضل مقولة الإمام علي هي الأعظم في مجالها لا تدعن جهل الناس بك يغلب علمك بنفسك ولعل للانسان أن يرى أحيانا ما تقود إليه الخيوط لكنه يدعي العمى كي لا يغير وضعا اعتاده أو يتحمل تبعات جديدة أو يضطر للاعتراف بما يكره أو اتخاذ ما يخالف هوى نفسه إنه يحب الظلام الذي يعيش فيه ويكره من ينيره له بتسأل إزاي هو قدر يطنشك ويتجاهلك تماما كده وما يفتحش صفحتك على فيسبوك ولا يتابع أخبارك ليك مكان في حياته من بعيد أو قريب بعد ما كنتم حرفيا روح واحدة في جسمين افتكر الحد اللي انت حبيته قبله في اي مرحلة من حياتك وفقدت شغفك به لأي سبب كان وإزاي قلبك جمد من ناحيته فجأة وما بقاش فارق معك بأي شكل من الأشكال ولا مهتم تعرف عنه أو ما تعرفش أي حاجة هو كمان تجاوز شغفه بيك زي ما تجاوزت شغفك باللي قبله لكن احنا اللي ما بنحسش بالظلم غير لما يكون موجه لينا بس أليات التدمير الذاتي اللي بنتبعها مع نفسنا بارعة للغاية ومتنوعة طول الوقت التدخين الشرب النوم فترات طويلة لتجنب مواجهة أي شيء الدخول في علاقات يائسة معروفه النهايه النهاية ادمان مواقع التواصل الاجتماعي العمل بوظائف لا بنحبها ولا بتشبعنا ولا بتضيف لنا أي جديد وصولا إلى استمرارنا في الدنيا بالقصور الذاتي فقط وبلا أي خطة لأي شيء لدرجة اننا بقينا بنتفرج على الحياة بس مش بنعيشها بل إن بعضنا لو جات له الفرصة لتغيير ده بيرفض زي اللي عاش طول عمره في السجن وخايف يخرج لما يعرفش يتصرف وبعضنا بيتطرف في إيزاء نفسه عشان يسد باب أي حل ويتبد نفسه خسائر لا يمكن تعويضها. فيفضل واقف في نقطة ولا حاجة اللي على قد وجعها فهي على مقاسه وما فيها مفاجآت أو تغيير ممكن ما يقدرش يتكيف معاه ومع الوقت بنتأكد إن كلنا مرضى بدرجات متفاوتة ومحتاجين مساعدة بس مش عارفين نروح فين ونطلب ده من مين فنبدأ لا إراديا نبعث رسائل استغاثة لكل اللي حوالينا لكن بيبصوا على ضحكنا وتمثيلنا ومدارتنا وما يصدقوش وفي الغالب هنكمل كده بحياتين واحدة في النور وعلى السوشيال ميديا بربرق والتانية في الضلمه أشباح والام وأحلام مقصوصه الريش ووجع وفرص ضيعة وخزلان وأمنيات عارمة بالرحيل زي لما تشتري أكلة نفسك فيها وتدفع فلوس كتير وتكتشف انها سيئة جدا ومع ذلك تقرر تكلها استخسارا واستهانه بالضرر اللي ممكن يحصل لك بسببها في علاقات حب كده رغم انك بتدفع فيها مشاعر كتير ووقت وصبر واحلام وتوقعات بتكتشف انها فلطه ومش بتاعتك وضرارها اكتر من نفعها ومع ذلك بتكمل فيها استخسارا برضو، بس خلي بالك الاكل المعيوب ليه غسيل معده لكن الحب المعيوب ملوش غسيل قلب لو بتبزل مجهود كبير عشان تحتفظ بالطرف الثاني في العلاقة وبتستحمل وتصبر وتطنش مواقف كتير يبقى فيه حاجة غلط فيه نغم نشاس في اللحن رقم ناقص عشان المعادلة تتحل فالاصل في التواصل الإنساني التكافؤ والندية أقدم السبت تقدم الحد أرخف موقف ترخف موقف لكن لو في حد متمسك اكتر من الثاني معطاء ومضحي أكتر يبقى غالبا مضحك عليه وبيتم ابتزازه عاطفيا صديقة كانت بتحكيلي عن حبيبها اللي ما كانش بيخرج معاها غير أول الشهر بس ويقول لها بهزار العزوم عليكي عشان تحليلي المرتب ويسيبها تحسب فعلا مع انه كان بيبقى قابض برضه وصديق بيحكيلي عن حبيبته اللي ما كانتش بتطيق ويحكيلها عن مشاكله فيما انها ليل نهار ما بتبطلش شكوى من طوب الارض العلاقات دي شديده السميه وبتستنزف الطاقه تماما والاسوا انها ما بتنتهيش بسهوله لان دايما في امسحه من الشك اننا ممكن نكون ظالمينه طب نديله فرصه طب نستنى شويه لحد ما العمر يتسرب من بين ايدينا زي قطرات المطر احنا بنحب عشان نلاقي نفسنا عشان يبقى عندنا مبرر نصحى الصبح عشان نتقدم وننجز ونتحقق عشان نتحك ونتنطط من الفرحة ونرجع عيال عشان يبقى بلنا مرتاح وقلبنا واسق ويقننا مكتمل فلو ما كانتش العلاقة بتقدم لك كل ده يبقى توقف وتقلع ملطف وسط الشارع وتقول لهم لا ده روح فيكم في داهية وتقطع عرق وتسيح دم وتهرب بقلبك وعقلك وانسانيتك من الضلال ده وتكرتينهم وتقفل عليهم في حديد بكلمة سر لحد ما تلاقي اللي يقدرهم صح القلب مش بعزقه احنا دايما اجبن من اننا نحقق احلامنا او ندفع ثمنها ونتحمل مسؤوليتها وفي لحظه المواجهه هنخترع أي حجه في الدنيا عشان نفضل زي ما احنا احنا بنستعذب الالم ومنفضله في أحيان كتير حتى على نوال اللي بنتمناه من قلوبنا احنا مختلين وملعونين وضعفة ونستحق أعزبنا واعلم أن من البشر من لم يقدر له في هذه الدنيا وصل ولا حل ولا وصول لعنته أن يجري فقط يقارب فقط يلامس فقط حتى إذا حمى القطاف مات الزرع أو سبقه إليه سواه أو قصرت يداه عنه أو قامت القيامة خصيصا على رأسه فاسكن ولا تجزع في ناس لما بتنسحب من حياتهم بيقولوا بركة يا جامع وما بيحاولوش حتى يسألوا عن السبب أو يطمنوا ليكون حصل لك حاجة أحسن ترجع في يوم من الأيام كنت عندهم مهم قوي وفارق ومختلف ولا غنى عنك لكن دلوقتي ما بقوش عارفين هم عايزين منك ايه فبيسبوك تنزلق من بين ايديهم عادي بلا ندم ولا محاوله لاستبقائك او تفكير في اللي عملته عشانهم ولا اللي كنت لسه مستعد تعمله هم عمليين قوي وحسبتهم بسيطه ومباشره واحد بيروح وواحد بيجي والحياه بتستمر ومفيش حد لا يمكن الاستغناء عنه عكس حسبتك اللي هم كانوا ركن ركين فيها وعدم تحضيرك ليوم ييجي وهم مش في القلب من اهتماماتك انت مشهبل ولا هم خينين لكن هي دي طبيعة الحياة وكل واحد بيتعامل بأسلوبه وباللي يقدر يتحمله مش كل الناس شبهك ولن تشبه كل الناس ولازم تتعود تتعامل مع النوعيات دي من الصفقات الخسرانة من غير أفوارة ولا مظلوميه ولا شحتفة. أو زي ما كانت جدتك بتقول بتلقائية ووضوح مطلق. الله جاب الله خد الله عليه العوض الله عليه العوض يا صاحبي لن نشفى وكل هذا الغضب داخلنا الغضب من حماقتنا والغضب من الفرص الضائعة الغضب مما لم نفعل والغضب مما فعلنا الغضب من الماضي. والغضب من الحاضر الغضب ممن نحب والغضب ممن نكره طاقة الغضب تحرك العالم وتصنع التاريخ وتصنعنا لكنها لا تنفك تحفر عميقا فينا وتهوي بنا إلى القاع أكثر من دون الغضب نموت ونصبح نسيا منسيا وبالغضب نموت ونصطلي بنار الله الموقده ولا خلاص تأتينا السعادة احيانا فنزدريها نعطيها ظهورنا ونقيم في وجهها كل متاريس الواجب والعرف والمفروض ويطرق الحب أبوابنا فنطيع الناس فيه ونخضع للصور الذهنية التقليدية والأفكار المعلبة التي أثبتت فشلها مئات المرات ونتأطئ لقيام مجتمع واه لم يعطنا قدر ما أخذ منا وانتهت خياراتنا ونمنحه مزيدا من السلطة على أحلامنا التي لا نملك سواها حتى يساويها بالعدم نتصور دائما أن الفرصة ستأتي مرة واثنتين أننا مختلفون وعاقلون وحكماء مررنا بكل شيء ورأينا ما يكفي لنحسن التصرف دائما نبالغ في الركون لقوتنا الداخلية وفرصنا مع الحياة نتجاهل النظر والعلامات نكبت مشاعرنا حتى نفقد الإحساس بها في النهاية المجتمع الذي خلقناه من كل ما هو قبيح وناقص وديكتاتوري وضد وجود الإنسان من مخاوفنا وهواجسنا وتقلباتنا وضعفنا وعجزنا أصبح اليوم هو الرب هو من يقود ويقرر ونحن نسجد له ونسبح بحمده ونعلق على شماعته جبننا وهلعنا من المغامرة والتفكير خارج الصندوق وتأكيد حقوقنا في مواجهته إنسان العصر الحديث يدخل النار مرتين مرة في الدنيا لخذلانه نفسه وعدم تصديق حدسه وقهره الذين احبوه ورفعوا له رايات الموده ومدوا اكفهم نحوه يبحثون عن سند وعن معين وعن ثقب صغير في جدار مصمت ومره في الآخرة لانه لم يدخل جنه الدنيا ومن لم يدخل جنه الدنيا لم تطأ قدمه جنه الاخره إننا نحاصر أنفسنا طول الوقت ونصر على الخيارات الخاسرة وندفع بكل شيء إلى الحافة كلما ازددنا اطلاعا على نقاط ضعفنا تسللنا منها وكلما لاحت لنا ثغره فينا انتهكناها. أعداؤنا ليسوا أخطر منا علينا فهم يروننا من بعيد ويتسقطون أخبارنا بعناد. بينما نحن ننظر إلينا من الداخل وننقل أسرارنا إلينا مباشرة لنعرف أين يجب أن نطعن وأين نقطع ونسيل الدم منذ الخذلان الأول ونحن نجتهد كي نجعله دائما وأبديا فيتكسر الخذلان على الخذلان وتتوهج المحنة ويقتات الوجع على أرواحنا لقد هزمنا وطعنا ونبذنا لأننا منذ البداية لم نعتقد أننا نستحق النجاح لما بتتجرح أول مرة بتصبر نفسك بأنك اتعامت خلاص وخدت حصانة وفقوعك الجاي هتبقى أقوى وأكتر وعي لكن اللي بيحصل هو العكس تماما لأنك ساعه الملامسه لا اراديا بتستدعي الجرح القديم وتوصله بالجديد في مسحة ممتده من الخزلان ما فيش حصانة ضد الألم ولا مناعه من الوحدة وآخر سلام إيد وآخر بؤء في العلاقة هزيمك هتفضل دايما هناك فأبعد وأقرب نقطة من قلبك مستنياك تقع وتركع عشان تحفل عليك التفاصيل الصغيرة أكتر حاجة بتجرح بعد انتهاء العلاقات يمكن لأنها بتتجمع وبتتكاثر عليك في لحظات الوهن وتزبز باليقين والوحشة والبحث عن علامة وطريق ويمكن لأنها كانت عفوية ومش مترتب لها ومش منتظرين من وراها حاجة فعمرها أطول وايديها طيلة ويمكن لأننا ما بنخدش بالنا منها ونفهمها غير لما يبقى عندنا وقت كبير وتقيل بعد انتهاء كل شيء ويمكن لأن تركزنا طول الوقت بينصب على القرارات الكبرى والخطوات المصرية فبتتزحلق من قدام عينينا وتستوطن المنطقة الظلمة في المخ في انتظار لحظتها التفاصيل الصغيرة ما بتنساش ترها ولا بتفرد في حقها بتدي كل الوقت اللي انت عايزه عشان تهمشها وتكمل حياتك من غيرها وتقتنع انها اصبحت اثرا بعد عين لحد ما الطريق يخلالها تماما فتطلع من حفرة النسيان على مهل وبتؤده وتكشر عن انيابها وتنهشك التفاصيل الصغيرة هولوكوست العلاقات المهزومة أحياناً بتبقى في حاجات لو عملتها ترتاح لكن ما بتعملهاش تشبعك بالألم بيخلق بينك وبينه روابط خفية لا إرادية في أغلب الأحيان بتصبتك عن تغيير وضعك بكل الطرق ولو أضفنا لده إنعدام طاقتك وعدم ثقتك في أي شيء واكتفاءك من كل شيء هتبقى المحصلة خط طويل من اللامبالاة بالعالم وانتظار المزيد من سخافاته بحياد وتساوي جميع الخيارات وانتهاء جميع الطرق إلى نتيجة واحدة مفادها مفيش فايده احنا بنختار غلط طول الوقت بنختار اللي مش هيمسك فينا ساعة ما نحتاجه ويفكر في مصلحتنا زي ما بيفكر في مصلحته وبنبقى شايفين ده ومتاكدين منه ومع ذلك بنكمل بنمشي زي المنومين وإحنا بنطمن نفسنا إن المعجزة هتحصل أكيد ويحبنا زي ما بنحبه أصلي ليه لا وإحنا أيدين له صوابعنا العشر حب لحد ما تيجي لحظة المواجهة لحظة الدخول من الباب الضيق فنكتشف ان زينا زي غيرنا بالنسبة له مجرد سلالم ممرات نفأ بيعدي منه للنحية التانية لعبادة ذاته أكثر الحروب قسوة تلك التي نخسرها دون أن نعرف حتى أننا دخلناها مهما قربت من حد وتخيلت ان ما عادش بينكم حواجز بتفضل واقف عند عتبة معينة صدرت منتهى ما بتتخطاهاش فمهما بتتصور انك فاهم الشخص ده وعجنه وخبزه وعارف كل حاجة عنه زي كف ايدك تصورك بيبقى خاطئ وهذا لي. عشان كده بتتفاجئ في أوقات كتير بتصرفاته وردود فعله، وبتحس إنك ما بتعرفوش، لأن دي الحقيقة فعلا، انت ما تعرفوش. طول الوقت، كل واحد مننا جوا صراعات بيحاول يواجهها، والعنات بيحاول يهرب منها، ومحن وانكسارات بيحاول يدويها، وجروح بيحاول يضمدها. وخيانات وخزلانات بيحاول يتخطاها وده مش سهل فلما بنتقابل للحظات في مشوار الحياة بنخلق سياق مغاير لللحن احنا غرقانين فيه بس مش منفصل تماما عنه ولا غير قابل للتاثر بيه والانسحاق تحته احيانا فياريت نكون اكتر رحمه ببعض شويه اكتر فهما وتأديرا للضعف البشري اكتر قدره على الطبطبه جبران الخاطر وما نتعلاش على بعض أو نستغل بعض أو ننتهز الفرصة ونطلع غلنا في اللي قدامنا أو نحاول نلبسه العمة ونخليه حاسب على مشاربنا ويدفع ثمن غلطات غيره قليل من الرحمة فقط ما يحتاج إليه أحدنا من الآخر في محنه الحياة ليس الفهم الكامل ليس المعونة الكاملة ليس الدعم الكامل فقط قليل من الرحمة لتصبح أوقاتنا محتملة ولو درجة واحدة أكثر مما قبل لقائنا وإلا فلا قيمة لهذا اللقاء وإليت أحسن أكثر حاجة من في اللي سابون ومشيو إنهم معدوش هيعرفوا عننا أي حاجة انتصاراتنا الصغيرة هزيمنا دموعنا وحدتنا كوابيسنا وجع قلوبنا لما النور يقطع، رعشت ايدينا لما العصفور آخر ما تبقى منهم يموت في القفص، عيوبنا اللي عالجناها عشانهم ومخاوفنا اللي اتغلبنا عليها بسببهم، طموحاتنا الجديدة واحلامنا البكرة، لبسنا الجديد عشان نعجبهم، الأغاني اللي بقينا نحبها بفضلهم، وشؤنا الجارف ليهم اللي ما عادش من حقنا نعبر عنه، زي ما نكون ما في العالم ده أو تقابلنا صدفة في مواصلة من غير محد فينا يلفت نظر التاني أو تقابلنا وعننا جات في عنين بعض بس محدش عارف التاني كان قطاع الحبل السري بيننا وبين أمهاتنا مرة واحدة وللأبد والاضطرار لمواجهة قبح العالم بمفردنا تماما وتحمل نصيبنا من المسؤولية الثقيلة رغم عدم استعدادنا لذلك نهائيا رغم عدم رغبتنا في هذا نهائيا ورغم أن القلب ذلك الهش لم يعد قادرا على مقارعه كل هذا الوجع سعد بتزعل على الفراء مش عشان انتهاء الحكاية لكن عشان كنت مؤدب بزيادة وانت واخد شنطة ذكرياتك وماشي وما هزأتش الطرف التاني ومسحت بكرامته الأرض، وواجهته بحقيقة انتهازيته وجبنه واستحقاقه اللعن مع كل المهوسين بالأخذ دون العطاء، وتعشيم الناس كذب بالنوال دون الوفاء، واللعب عمدا على كل الحبال، وعدم اهليته لتحمل علاقة حقيقية، لكن تدور الدوائر دائما وتتبدل الأدوار في أي لحظة، فإذا الظالم منتهك مخذول والمظلوم مجبور مسرور والله من وراء الكل حكم وقدير لم أنسك يوما لكن غيابك أصبحت العاهة المستديمة كل يوم أستيقظ صباحا لأنظر إليها ولا أجد شيئا في يدي لأفعله فأشد الغطاء على عيني وأنام إننا بارعون في خداع أنفسنا وصنع عالم كامل من الأوهام والصور غير الحقيقية أساتذة في التقمص والتلهي واصطناع الحالات والمشاعر ودخول من الأبواب الضيقة والشوارع الخلفية فنانون في عدم الاعتراف بالواقع والإصرار على حبس أنفسنا في فكرة أو لحظة أو حالة لا عن كراهية لذواتنا أو رغبة في التنكيل بها لكن طمعا في تحقق ما نحتاج إليه بشدة وخوفا من تغيير أوضاع اعتدنا عليها وفزعا من الخروج من المألوف لعشوائية الاحتمالات ورعبا من أكبر شبح يخيفنا جميعا بلا استثناء ونهرب من الاعتراف به طول الوقت الوحدة نحن لا شيء بالنسبة لبعضهم لدرجة أنهم يتخذوننا معبرا ينفذون من خلاله للطرف الآخر من التجارب والخيارات ثم لا يكلفون أنفسهم حتى النظر إلى الوراء ليروا كيف أصبحنا أو كيف سنتعامل مع حقيقة أنهم حرفياً استعملونا ثم تخلصوا منا دون مبالاة عدم الإنسانية في مثل هذه التصرفات؟ لا يقدح فقط في هؤلاء الأشخاص إنما في الإنسانية عموما التي أنجبتهم وامدتهم بأسباب البقاء والخداع حتى اللحظة التي كشفوا فيها عن وحشيتهم ثم هي تستمر في مداراتهم ونفعهم حتى يقرروا هم أن يكتفوا أو لا يقرروا أيام شريرة عندما تجلس لتراجع دفتر الخيبات وتقلب أوراق الهزيمه وتحاول تحديد مساحة الجرح التي تزيد بالتراد، ووضع رقعة جديده على ثقوب الروح التي تتكاثر ذاتيا وتتساءل هل احبنا أحد من قلبه حقا تكتشف كم المغالطات المرعب الذي بلعته سعيدا والمواقف والعبارات والاحوال التي كان ينبغي لك الوقوف عندها ولم تفعل والأوهام التي كنت تنسجها وتعيش في ظلها دون حساب أو مراجعة والنظر والعلامات والإشارات التي لم يكف الكون كله يوما عن إرسالها لك ولم تكف يوما عن تجاهلها لقد كنت أنت أكبر عدو لنفسك وليس الآخرين عندما لم تقدر ذاتك حق قدرها وعندما سمحت لمن لا يستحق أن يدخل حرمك ويسكن قلبك عندما عشت كفيفا وأنت بصير واصم وأنت سميع وحزينا نافرا موجوعا مستلبا وعلى هامش الحياة وأنت خليفة الله في أرضه فيما أكملوهم طرقهم وأقدارهم وعبروك بلا لحظة تردد واحدة كان لم تخلق أو تلتقي عيونكم ذات حب واليوم أنت اعترف لا تدفع ثمن طيبة قلبك ولا حبك ولا تضحيتك ولا إيثارك إنما ثمن غبائك. احيانا لا تكون المشكلة الكبرى في الفراق إنما في سهولة التخلي وسرعة البيع ودقة توجيه الطعنة للقلب فلا تقوم له قائمة بعد ذلك في هوان الأيام الحلوة وسرسبه الذكريات كحفنة ماء من بين أصابع مفتوحة لا مبالية في مفاجأة الفقد دون توقع والعودة بلا وليف على غير انتظار والاضطرار لبدء كل شيء من جديد في ناس وهي طلع من حياتك بتثبيت لك إنك كنت حمار مرتين مرة يوم عرفتهم ومرة يوم أدركت استحالة استمراركم مع بعض ومع ذلك كملت خوفا عليهم وعلى ذكرياتكم سوا وعشان كان عندك أمل يحسوا على دمهم ويبقوا بني أدمين في الآخر اللي بيبعدوا بمزاجهم فجأة ويحطوا حدود بيننا وبينهم من غير تبرير ولا استئذان لأجل غير مسمى لازم يتحملوا العواقب بعد رجوعهم ممكن نكون لسه زي ما احنا وممكن نكون اتغيرنا وبقينا نستنيين ممكن نلاقي مساحه ليهم ونتقبلهم زي ما هما وممكن يكون اوانهم فات واواننا بدأ ما دمنا ما كناش طرف في قرارهم بالبعد مش من حقهم يبقوا طرف في قرارنا بالاستمرار معاهم من عدمه اللي بيسحلونا معاهم وبيخلونا نتمنى الموت ساعات على وضعنا معاهم اللي هو لا اون ولا اوف مش شرط يكونوا بيعملوا ده بوعي وبنيه مبيته للإزاء كلنا فطرتنا اتشوهت وما بقيناش قادرين نشوف صح ونختار صح ونقرر صح كلنا بقينا عاجزين نشوف الخط المستقيم اقرب طريق بين نقطتين وتعودنا نلف وندور حوالين الحاجات وساعات بيبقى مجرد سوء حظ اننا نقع مع حد بيؤذينا غصب عنه وهو مش فهم ده ومش بيعمله عمدا ولا فهم بيعمل كده ليه صحيح ده ما يعفوهش من المسؤوليه ولا بيخفف الوجع طبعا بس معرفتنا بداه على الأقل بتحط النقط على الحروف وتهدم أسطورة المصدومية اللي عايشين فيها طول الوقت واعتقدنا الكلاسيكي بعدم أهليتنا للحب المشكلة ان القلب لم يعد يتسع لمزيد من الطعنات والبهاليل والمجانين والمخادعين والأفقين والأسر والضلين والمرضى والمترددين والباحثين عن تجارب مسلية والمعوقين فكريا والهائمين والخاذلين لم يعد يتسع محتاجين نقتنع ان الحاجات مشيت ومش راجعه تاني والأشخاص فرقوا حقيقي ورموا جذورهم في قلوب غيرنا وتخطونا وطرق القديمة انتهت فعليا تحت رجلينا ومهما عندنا القدر وكملنا فيها مش هتوصلنا لأي مكان لكن اعتقدنا الطفولي ان كل حاجة تمام وما فيش اتغير ونها مسألة وقت بس وكلها يتزبط بتحبسنا في دايرة اللا فعل للأبد وتخسرنا مش بس اللي موجود بالفعل لكن اللي جاي بعد شوية تمام وبرضو اللي راح مش راجع اللي راح مش راجع أسهل حاجة بيعملها الرجل في العلاقة اليومين دول يهرب ياخد اللي فيه النصيب ويقفل تليفونه، يعمل بلوك، يختفي، من غير ما يوضح بقى ولا يبرر ولا يصون العشو والملح، ولا يقفل الاقواس المفتوحة ولا يجاوب علامات الاستفهام، يهرب وبس، واللي يحصل يحصل، الرجل عموما ما بيحبش يحسم، يمكن يحتاج العلاقة دي في يوم، يمكن الظروف تتغير، يمكن يجد جديد فيحاول تاني يوصل الود، وساعات بينجح، والثغره الوحيدة في الحبكه دي ربنا اللي ما بينساش واللي بيدبر الامر من فوق سبع سماوات واللي قادر في لحظه يقلب الترابيزه على دماغ اللي ظلم واستهون وباع واستندل ساعات بنحس بضيق وخنقه وعدم قدره على الاستمتاع باي شيء وما بنبقاش عارفين ليه لكن في الغالب بيكون ذنب ارتكبناه ونسيناه قلب مسالم واليف جرحناه فعز ما كان محتاجنا مساحة بيضة لو انها بسواد قلوبنا بدون مبرر بمعنى آخر الفواتير كلها لازم هتتسدد هتتسدد فادفعها بنفسك وفي معادها قبل ما تتسدد غصب عنك بفوائد باهظة ما تقدرش عليها أكبر غلطة بنرتكبها عموما في العلاقات اننا بنعرض نفسنا يعني بنبادر بالاعراب عن المشاعر بعفوية ونطلب نبقى مع بعض على طول ونقترح نشاطات مشتركه نعملها سوا ومساحات للمواد نكون فيها مع بعض اعتقادا ان تقييم الطرف التاني هيكون زي تقييمنا للموضوع بالظبط فيالا بينا نستمتع امال بنتنيل نحب ليه بس في الوقت اللي بيبقى قصدنا حاجه بيفهم هو حاجه تانية وبيستخف بينا وبحماسنا وبيعتبر دي علامة على انه أصبح شخص ما نقدرش نستغنى عنه في حياتنا ما يخوله سلطة أكبر في التعامل معنا ويدي له صلاحيات ما خطرش ببالنا وصولا لأنه ممكن يزهدنا في اللحظة التالية لما يحس إننا مدلوقين عليه كده وان ما بقاش في تحدي يخوضه عشان ينال إعجابنا بمعنى آخر العفوية والتلقائية في التعبير عن المشاعر والصدق والأرحية والطيبة غالبا بتودي في داهيه لكن الخبس والحوارات والتقل والصنعة والإحاء بأننا مش فاضيين له طول الوقت وان لنا عوالمنا الخاصة وحياتنا وكرم أخلاق مننا بس أننا بنديله شوية وقت منها هيخلي مشدود زي الوتر طول الوقت ومستني مننا أشارة عشان يجري يلبي احتياجاتنا وهو مبسوط وحاسس بالإنجاز حكمة العدد التظاهر والادعاء في العلاقات للأسف سيد الأخلاق اللي ما بيعرفوش يتعاملوا مع جانبك المظلم مرتزقة مش أحباب بيعين بالقطعة مش تجار شاطرين التجربة علمتهم ياخدوا كل حاجة باكيج واحدة وبعدين يتصرفوا في حاجات قرارات بتفضل تهرب من انك تعملها أو تقرب منها حتى لأنها آخر حاجة متوقع انها تبهجك وتغير مودك وتحرك مشاعرك فبتفضل تأجل فيها وتماطل وتسوف وتتحجج لأنك خايف تعملها وبرضه ما تحسش بحاجة وما نفسك فتفقد آخر أمل في الخلاص الهاجس الأكبر لنا إننا نعدي على الدنيا بلا بصمة ولا أثر وما نبقاش مع حد يمكن عشان كده بنحب ونكتب ونغني ونرسم ونمثل ونرقص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 احنا في منتهى الهشاشة منتهى الاحتياج منتهى الطفولة وفي الغالب بنردب حاجات عبيطه وهبلة لو كانت صدقة ومن غير مكياج لكن على الجانب الاخر بعض الناس حساباتها اكثر تعقيدا ودخولهم حياتنا بيبقى مشفوع بخطط وتوقعات ومكاسب وتطلعات ولها كبير سعادتك وللاسف ما بنكتشفش ده دايما غير بالطريقه الصعبه والمشكلة الأكبر مش إن الحياة صعبة لكن إنها كان ممكن تبقى أجمل من كده بكتير وأحلى واكتر حقيقية لو حاجات بسيطة تغيرت وناس بعينها فضلوا معانا وكانوا قد كلامهم ووعودهم إلا ما أكبرناهمش عليها بالمناسبة ورغم إن الكل بيخسر في النهاية حتى اللي عمل نفسه بورم وفاهم كل حاجة ومسدد كل الخنات أحدش بيتعلم ولا بيستوعب الدرس واليوم القيامه هيفضل الإنسان أغبة من إنه يدرك قد ايه الحياه تافهه وهينه ومش مستهلة اللي بنعمله في بعض ده والله في درجة مرعبة من الوعي المفرط بما يدور حولنا بتخلينا عاجزين احيانا عن إصدار رد فعل على مستوى الحدث اللي بنتعرض ليه كأن اعصابنا هي اللي بتغطي جلودنا مش العكس وبتستجيب لكل شرد وورد بأعلى درجة من الحساسية والإدراك وفي الوقت اللي بنبدو فيه متبلدين امام الاخرين او عجزين عن الفهم بنكون خطفنا رجلينا للماضي وافتكرنا كلها زي من الممثلة ومدينا شوية للمستقبل وشفنا نهايات الاشياء والمصير اللي مستنينا وساعت ما بنوصل لسقف الانفعال لأعمق حتة في الخزلان لأقصى منطقة في المكبدة بنفقد اهتمامنا تماما بكل شيء وبتستوي كل الخيارات وبتتلقى كل الطرق حتى الوجع والفقد والخيانة والرجوع لنقطة الصفر ودفع تمن مشاريب غيرنا والنهايات البارده الخاليه من الدسم بتبقى مش مهم وعكس المتوقع بتتكون طبقة من الصلب على قلوبنا ما يبقاش سهل ابدا إن أي حاجة تخترقها مستقبلا حتى لو صدق حتى لو حقيقية درع بنكسب بها حياتنا وأيامنا اللي جاية لكن بنخسر قدرتنا على الحب وصلنا للنهايات الكبرى للأشياء أو العلاقات أو المواقف على قد ما بيبقى مرعب ومهول وبنتقي طول الوقت على قد ما بنقدر على قد ما بيكشف لنا اخرتها إيه وبيحطنا أمام أسوأ كوابسنا على الاطلاق وبعدها ما بيبقاش في حاجة نخسرها وساعة الزروة عكس المتوقع جسمنا بيبقى متورد تماما في الحدث بكل طاقته وجوارحه وكيميائه وحريص على اصدار ردود الفعل المناسبه فيما القلب فارغ تماما متعالي عن الحدث محلق كانه في كون موازي حاسس بالراحه الابديه والسلام مع الكون كله بلا حقد ولا ضغينه ولا خوف ولا انكسار لان القلب لو تورط هو الاخر في المعمعه هيتفتت ومش هنلاقيه تاني فبيعزل نفسه عمدا بيشغل مزيكا ويشرب شاي ويدخن سيجاره في البلكونه على ما اللحظه العصيبه تنتهي وبعدين يستلم الزمان مره تانية لما يبقى قادر يستوعب ويواجه ويقوم بدوره التعساء اللي قلوبهم ما بتنعزلش وبتتورط في اللحظه بكل جنونها وشجنها بتنصهر مع الاحداث وتموت وبيعيشوا عمرهم الباقي كله زومبي كتر الخزلان والخطأ في الحكم على الناس والمشاعر المهدره ونفاد الطاقة بيخليك مع الوقت تعمل صور حوالين نفسك وتعزف عن التجربة وتبطل تغامر وتدي فرص للي يستاهل واللي ما يستاهلش على حد سواء بعد ما إحساسك بالأشياء عدم وبقت المحطات كلها شبه بعض واللطيف ان اللي تسبب في تحولك ده ممكن يكون اول من يتهمك بالغرور والتعالي جهلا أو حمقا أو مزايده أو اصطيادا في الماء العكر لكن بتكون بطلت تهتم بكلام أي حد أو تتأثر بيه ومع الوقت بينخفض سقف أحلامك وما بيبقاش المطلوب حد تشعر معه بالسعادة لكن زي ما بيقول علي سالم حد تشعر معه بأقل قدر ممكن من الألم في الغالب لم يكن لاحد أن يجرحنا لو لم نسمح له بذلك التجارب التي نتعافى منها هي التي نستطيع تحديد مدخلاتها ومخرجاتها بوضوح ماذا قدمنا وماذا أخذنا وكيف وصلنا إلى هذه النقطة ولماذا الحدود فيها وإن كانت مؤلمة واضحة ولها مبرراتها أما التجارب التي نموت ونحن نزحف للخروج من بين براثنها دون جدوى فهي تلك التي لا نملك كشف حساب لها فلم نعرف كيف تورطنا فيها ولا لماذا تحملنا كل ما جرى لنا خلالها ولا إن كانت قد انتهت بالفعل أم أنها في فترة كمون عابر لن تلبث أن تنهض منه لحظة نوشك على الخروج منها لعلاقة صحية أكثر لكن المشكلة الحقيقية أن العمر يمضي أسرع مما نتخيل والطاقة تتبدد والقلب مثل القلم الجاف الذي تفرغه كثرة التجريب والشخبطة حتى إذا احتجنا إليه لكتابة قصة عمرنا لم نجد به ما يكفي لتدوين سطر واحد فيها وليس أكثر بؤسا من أن تضحك على نفسك بسعادة زائفة قوامها نسخ الأشياء والأشخاص والحالات كي تسد جوعك للونس احنا فقدنا قدرتنا على الاستمتاع بالحياة يما فقدنا قدرتنا على وضع اهداف طويلة المدى لوجودنا يعني الاكل واللبس والنوم والشغل والفسح والعلاقات اهداف قصيرة المدى ومهمة جدا بس كده كده بتخلص وبتتجدد كل فترة باشكال مختلفة وبصيغ مغيرة لكن ايه اللي وراها؟ بمعنى اخر بناكل ونلبس وننام ونشتغل ونخرج عشان نوصل لايه في الآخر؟ إيه الفاينل ديستنيشن اللي عايزين نروح له؟ إيه النقطة اللي هنتوقف عندها ونقول إننا أنجزنا وحققنا ونلتقط أنفسنا عشان نبدأ رحلة البحث عن نقطة تحقق أخرى؟ مفيش لما تتكلم مع حد تلاقيه مفرغ وجوده تماماً من أي قيمه معطل ملكاته وقدراته ومسلسل نفسه في احتياجات بيولوجية بحتة دون أي مردود آخر أسوأ ما في الدنيا الفرص المواربة التي لا تأتي حتى نعرف إذا كانت فرصة فعلا أم لا ولا تذهب فنخرجها من حساباتنا ونبدأ البحث عن غيرها أغلى الأشياء كأرخص الأشياء تنتهي الحاجة إليها بامتلاكها لماذا أغضب من الذين خذلوني إذا كنت أنا نفسي قد خذلتني يا الله لماذا منحتني هذا القلب الذي يحن أكثر مما يغضب ويسامح أكثر مما ينتصر لكرامته ويلين أكثر مما يقسو ويدنو أكثر مما ينال حتى استحالت حياته ركضا من وجع إلى وجع ومن عشم إلى عشم فاقام في الخوف وفي البليه وفي الانتظار وكلما انداحت امامه الجنه حتى اوشك والنوال حتى مض أطراف أصابعه حجب لماذا خلقت الحب والفراق والبدايات والنهايات والأمل واليأس والحضن والمسافات والعشم والخذلان لماذا خلقتني فإذا فتح الباب تشاغلت وإذا أغلق هممت إذا لاح ثقب يعافر فيه النور جفلت وإذا أطبق الظلام فزعت إذا بدت المحبة تغافلت وإذا حضرت البغضاء اشتقت إنه قلبك الذي لا يعرف ماذا يريد من العالم ولا يعرف أنه لا يعرف لما تلاقي كل الناس بتضربك بالألم أو الواحد هيبوس خدك هتحبه ولو كان إبليس هل أحبون حقا؟ اولئك الذين تركونا خلفهم دون تردد في اللحظة التي استطاعوا فيها الوقوف على أقدامهم دوننا الذين لم يكلفوا خاطرهم يوما بالتفكير فينا وما آل إليه حالنا بعدهم ولم يشغلوا بالهم بأي مما شاركناهم فيه عندما كنا نعني لهم الكثير الذين لم يتذكرون عندما استمعوا إلى أغنيتنا المفضلة أو دمعت أعينهم عندما زاروا الشوارع التي احتضنت أقدامنا أو أحسوا بنغزة في القلب عندما قابلوا الناس الذين شاهدوا ايامنا معا أو تنهدوا في أسن عندما طوفت حولهم ذكرى لنا الذين مضوا تألم يخلقوا وعبروا تألم تتقاطع طرقنا يوما واختفوا كأن كانوا حلما تبدد اذ فتحنا أعيننا على ضوء النهار القوي هل اللهم لا تربنا بالفقد وزوال النعمة وكشف المسطور وتغير الحال وانقطاع الأمل وعسر المعيشة وأعدنا إليك يا رب من باب اليقين فيك والأنس بجلالك والشوق لرحماتك وتجلي آلائك والطمع فيما عندك والزهد فيما عند سواه على باب التعافي نحن نعرف من نحن لكننا لا نعرف ما قد نكونه شكسبير التعافي من العلاقات المؤذية مش معناه انك هتطلع نار من بؤك وتعرف سر الثقوب السوداء وتوقع شاكيره في غرامك وتاخد نوبل في الكيمياء لكن انك تقدر تدير وجعك وتتفهمه صح وتتعامل معاه بشكل طبيعي ورحيم وبدون مبالغه أوصع بنيات ومظلومية معناه إن يبقى عندك رؤية أوضح لاحتياجاتك وكيفية التعبير عنها وتدور عليها فين وعند مين وانك ما تنجرفش وراء أي علاقة قبلك في الطريق والسلام معناه إنك تبطل تجلد روحك وتشوه قناعاتك وتكسر كل القيم والمبادئ اللي عشت عليها وتتحرك من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار دون بوصله ولا اتجاه محدد ولا وجهها تتوقع الوصول إليها معناه إنك تتعلم ازاي تتخلص من طاقه الغضب اللي جواك في مساراتها الصحيحة من غير ما تطلعها على حد ما له الزم. وتعيد تمثيل مأساتك لكن بوجودك في دور البطل المرادي مش الضحية معناه قدرتك على الاعتراف بأخطائك في العلاقة مش تحميل الطرف التاني كل حاجة لان إحنا دايما بنبقى مساهمين في وجعنا سواء بتطنشنا العلامات أو لمبطح تماما أمام الطرف الثاني أو سوء اختيارنا من الأول خالص معناه إنك تقدر تفصل بين مشاعرك وشغلك وتفضل قادر تكمل في مسارات حياتك من غير ما تخسر الجلد والسقط وحتى لو تعبان او مخنوق بتعرف تلعب لعبة ترتيب الأولويات ولو عايز تنهار تنهار براحتك بس في يوم ما عندكش فيه فتاة التعافي رحلة اولها أصعب من آخرها ما كتالوج ولا وصفة سحرية ولا فيها ضمانات كافية بنكتشف فيها نفسنا من أول وجديد وبنعيد ترتيب الأهل والصحاب والعلاقات على مقياس جديد من واحد لعشرة فيها ارتفاعات وانخفاضات حاجات بهرة وحاجات موجعة ممكن تعيد خلقنا من أول وجديد وممكن توئبنا لكن الأكيد إن سعينا خلالها أفضل وأرحم ألف مرة من وقفنا مكتوف اليدين بنتفرج على حياتنا وهي بتتسرسب من بين ايدينا بلا حول ولا قوة أفضل وأرحم من تسليم مشاعرنا تسليم أهالي لمن يتصورنا ملكية خاصة يفعل بها ما يشاء أو كما قيل إن الزعيم أحمد عرابي قال لقد خلقنا الله أحرارا ولن نستعبد يولدي الكلب بعد اليوم فكرة اننا محتاجين في حياتنا أبطال خارقين موسى العليا شخصيات عظيمة عشان لما نقع نبصلهم ونستعيد قصص كفاحهم فيدخل عندنا مبرر يخلينا نقوم ونكمل عشان نبقى زيهم خرافة مجرد وهم ونوع من الأبوية اللي غرسته في دماغنا التربية الغلط التربية الكلاسيكية وليدة الظروف الاجتماعية العجيبة اللي سادت مصر بدءا من عبد الناصر وانت نازل لكن الحقيقة إننا أبطال نفسنا جدا إحنا اسطوريين بالفعل كوننا قادرين نقف على رجلنا لحد دلوقتي ونتحرك لقدام كوننا قادرين نكافح ضد عبس ولا معقولية اللي بيجرح حوالينا طول الوقت ضد السلطويه والتهميش ومحاولات تحجمنا وزرعنا في قصريات وأوالب حديدية ضد الموت والمحو بالكتابة والرأس والتمثيل والرسم، والمزيكا بننبسط من الحين لآخر رغم كل شيء، وبنحب، وبنتجوز، وبنسيب شغل، ونروح شغل تاني، ونعيط، ونضحك، ونعمل رجيم، ونبطل، ونتفجع أيام، ونصوم أيام، والحاجات تفرقع في وشنا، ونبدأ من الأول، ونلعب كرة في الشارع، واستميشن على القهوة، ونتعلم برمجة وفوتوشوب، وناخد كورسات انجليزي في معهد القوات المسلحة، ونبعد سيفيهات لمؤسسات دولية ونشتغل سيلز ومديري فرق ونروح السوقنا ونستلف عشان نكمل الشهر ونأكل فول من على العربية ونتعزم على اوبن بوفيه في فندق فخم ونلبس تيشرتات تيمبرلاند مضروبه ونجيب كوتشي قديدس أصلي ونكتئب فنعتزل العالم ونفوق فناخد الجميع بالحضن لنا أصحاب واحبه وأعداء وكرير وحياة حتى لو مش مثالية فهي موجودة وبنبذل كل اللي بنقدر عليه عشان نخليها محتملة ومكملة لينا طموحات وأحلام حتى لو مش عظيمة فبتحركنا وبتخلينا قادرين نحتمل اللي بنواجهه احنا العاديين اللي مش عبقره في أي حاجة بنعملها ولا وحشين قوي وقفين في النص بين الفشل والإجادة المطلقة بنحب بس ما بنتجوز اللي بنحبه دايما بنتحك بس مش من القلب قوي ساعات أجسامنا مش رياضية بس مش بتعوقنا عن الحركة مهاراتنا في الشغل مش هتخلينا ستيف جوبس بس مش هتقعدنا في البيت إحنا ملح الأرض حشو الحياة إحنا الحقيقيين التعافي من العلاقات المؤذية لا يعني التنصل من الأخطاء اللي ارتكبناها ولا تحميل الطرف الثاني المسؤولية وحده لكن وضع كل حاجة في حجمها الطبيعي بلا وعماده الاساسي اعترفنا بسوء الاختيار وادراكنا ان اللي احنا فيه ما يناسبناش وما بيجبعش رغباتنا ولا بيرضي طموحنا وإننا نستحق أكتر وأفضل من اللي رضينا بيه في ظروف معينة ومش شرط علشان نشفى نرد الإساءة بإساءة او نلغي تاريخ الأفعال الطيبة للطرف الثاني او نحصره في ادوار الشر ولا حتى نقطعه كل حاجة ممكن تفضل زي ما هي مع إضافة تفصيله صغيرة لها اسمها انا أريد مش أنت تريد بس او الظروف تريد أو المجتمع يريد مجرد تعظمنا الفردانيتنا واعترافنا بحقوقنا على نفسنا وسعينا لوضعها في حيز التنفيذ بيغير قوانين اللعبة وبيخلق مساحات جديدة للحركة وفهم الذات وبيرجع كل واحد في حياتنا لدوره الطبيعي ومنطقة الفعل والتأثير اللي استحقها بلا وصايه ولا أبوية ولا حاجه للتبرير والتفسير وبيكشف طرق جديده وزوايا للرؤيه وفرص حقيقيه كنا محجوبين عنها وعلامه التعافي الكبرى احساسنا بأننا نشغل حيز من الفراغ في مواجهه الاخر وتخلصنا التدريجي مما يمرره طول الوقت لينا من رسائل مفادها اننا مقصرين في حقه وبنعمل اقل من اللي المفروض نعمله وانه كتير علينا واللي بيقدمه لنا أكبر بكتير مما نستحق وأنو أكتر واحد في الكون حفظنا وعارف مصلحتنا وخرجنا من تحت جناحه هيخلينا منبوزين وبلا بلا رفقة ولا ونس التعافي صورة على الأوالب الحديدية اللي حطونا فيها ومحو الفكرة محدودية قدرتنا وعجزنا عن الفعل والاستمتاع بالحياة إلا برعايتهم السامية ووجودهم الطاغي في الصورة التعافي رفض للحب المشروط وتنظيره ان في حد من حقه يمسك لنا مزورة يقيس بيها تصرفاتنا وافعالنا ويحاسبنا عليها وفق كتالوج غامض هو لوحده اللي بيملك سره ومش مسموح لنا غير بس الانصياع ليه بعد اختلاط البشري بالالهي في صوره انسان فاهم كل حاجه اكتر مننا وبيملك في ايده مفاتيح جنتنا وجهنمنا التعافي اننا نبقى احنا بخيرنا وشرنا وطهرتنا وفجرنا وشجاعتنا وجبننا وتفاؤلنا وياسنا وجنوننا وعقلنا والتزامنا وفقداننا السيطره ورغبتنا في عمل اشياء عظيمه وتفاهتنا المفرطه اننا نبقى حقيقيين وصدقين مش مانيكانات لابسه على الموضه ومسرحه وغاز لاديها بديتول، طول ومحطوطه في فاترينه حد ما بيعملش غير انه يتفرج عليها كل يوم ويبتسم ويسلم على نفسه ويهنيها على العمل الفن العظيم اللي عمله الخير المطلق مثل الشر المطلق مفسده لان دوام النعم يزيل الاحساس بها والامتنان لوجودها في حياتك ويفقدها جلالها وفرادتها لذا فانما مررت به من سوء ومن خذلان وانقطاع السبل إنما كان من بين أغراض دفعك للاحساس بقيمة ما تملك ولطف الله الخفي بك وجميل ستره لك وآلاءه عليك التي صدقا صدقا صدقا لا تعد ولا تحصى فاسكن أهم حاجة عند الناس نفسهم وعشان تبقى ند ليهم وتتجنب المظلومية والإحساس بالفشل طول الوقت لازم يبقى أهم حاجة عندك أنت كمان نفسك وسر نجاح أي علاقة في الكون الصراحة إنك تحدد بمنتهى الدقة والتفاصيل هتدي إيه وهتاخد إيه إيه الحدود والواجبات القديسين بس اللي بيتفانوا في العطاء دون انتظار مقابل أما إحنا كبشر ملعونين بالحياة فمحتاجين نوضح حتى الواضح ونحسبها بطريقة مكسب وخسارة ونرسم الإطار العام والخاص للعلاقة والطرفين يمضوا ويبصموا بعلم الوصول وفي المطلق ما تقديش أكتر من المطلوب منك ما تبزلش مجهود فوق طاقتك وما تحملش نفسك ما لا تحتمل عشان طاقتك ما تخلص بسرعة وتلاقي نفسك بتنهج وانت لسه في تاني دور من العلاقة كل ما تسترخي وتتعامل بطبيعيه ودون تصنع أو بطولة زائفة وفي حدود إمكانياتك الحقيقية توصل أسرع وأعمق وأقوى ولما حد يعمل فيك مقلب عادي ما هو بني آدم ولما حد يخزلك ويستغلك عادي احنا نزلنا الأرض علشان تفاحة اصلا يحاول ياخد وما يديش عادي الابن دلوقتي بيقتل أمه اللي اهدرت عمرها عليه علشان ما رديش تديله مية ديناه فما تاخدش الأمور على سدرك وما تعيش في دور الضحية وتعتبر أي عتبة او موقف او خزلان نهايه الكون وإياك والعشم إياك والعشم إياك والعشم انت في قطر طول الوقت ناس هتنزل وناس هتطلع ناس هتضحكك وناس هتبكيك ناس هتبتسم في وشك وناس هتتحايل عشان تقومك من كرسيك وتقعد هي جنب الشباك عادي برضه وتعود ترتب الناس بصرامه في دوائرهم اللي يستحقوها ده في دايرة الصداقة ده العيلة ده حبيب وده زميل وده علاقة مصلحة تدخل الدوائر والعجز عن التصنيف والهلهلية في إسكان الناس في أي حتة بيفرقع في وشك في النهاية ويشوش الرسائل اللي وصلة لك ولا منك وصولا لأنك تبقى تايه حرفيا ومش عارف انت مين وعايز إيه من حياتك وأهم شيء تبقى صاحب نفسك بجد وتعرف تبسطها وتهون عليها وتتقبل مصايبها وترحم اخطائها وتفتح لها سكك للنور مهما الضلمت حوطك وتبطل المثالية وكلام كبير وتتعلم تعيش لنفسك بكل ما تحمله الجملة من معاني وجودك على الأرض يوم إضافي وانت عارف اللي مستنيه شجاعة حقيقية وقوة كبيرة ممكن ما تتوفرش ليك بعد ساعة او نص ساعة من دلوقتي أخذك النفس بطولة حركتك لقدام بطولة ابتسامتك وركوبك المواصلات ومروحك الشغل وأكلك وشربك وتدخينك سيجاره في زحمة الشفت وكلامك مع الزملاء وخناقاتك والشيرة من البقال والفكهاني ومروحك للدكتور بطولة لكن محدش هيسقفلك ولا هيشد على ويقول ويقولك برافو لأن علاقتك بالاخرين أساسها الحجب والخداع والجهالة بيشوفوك في نهايات الأشياء بس بعد ما عديت كل شيء ووصلت لهم محدش لي أكسس على روحك ولعناتها وتقلباتها المروعة وافكارك السود الرائعة ووحدتك المفرطة الخاليه من اللون والصوت والونس الكل عايزك عالجهز لبسك مكوي وشعرك متسرح وجزمتك متلمعه بتضحك وتتكلم وتنكت ما بتغلطش ولا بتجذب ولا بتخون ولا بتضعف ولا بتطلع منك العيبة وتقول بابا وماما لما يدوسوا على ايدك محدش عايزك انسان لكن موبايل او تابلت في احدث الخصائص والامكانيات تاتش بلوتوث جي بي اس وصوت دولبي وأوتوماتيك باك اب وسمارت اسيستنس وبطاريه 4000 امبير ما بتفصلش ولما بتضعف تحت وطاه الاحتياج وتدخل حد اي حد جوه ضلمتك بعد الحاح وتحايل ووعود ومظاهر خادعه انه مختلف وبيتشجع في الأول بس شويه ويحاول يضحك ويتظاهر باللامبالاه واسد يالا في ايه ويقنعك انه زيك تمام والهم واحد والجرح واحد لكنه بعد شوية لما بيشوف تراكيبك النفسية واصنامك وخرابك ويلمس دمك المهدور في كل مكان بيتسرع ويصرخ زي العيل الصغير ويتنطط عشان يهرب وبيهرب بأبشع طريقه ممكنه بس جسوط ساعات الحياة بتبقى أجمل من غير اللي تصورنا إن حياتنا هتوقف من غيرهم من غير عبء إسعادهم والحرص على مشاعرهم والمجي على نفسنا طول الوقت عشان نبان قدامهم أقوية وكبار ونطجين وقد المسئولية إحنا محتر في صناعة وهم وتعلق بالأشخاص والحالات الغلط أسادزة في الانهيار أمام الأبواب المغلقة والشبابيك المزدودة بخشب قديم ومسامير مصدية ما بتتخللوش الشمس في حين إن الأمر أبسط من كده بكتير كله رايح حرفيا ما فيش أفضلية الحاجة على حاجة ولا معنى الحاجة عن حاجة غير شاحنا بس اللغويين دراما وأفوارا وموس العليا وكلام كبير واستنساخ التجارب وتكرار حكايات غيرنا في حين إننا كلنا ادفه بكل ما تحمله الكلمة من معاني من اننا نعمل فرق أو نمثل أهمية أو يكون لنا دور في أي حاجة الحياة محنه حقيقية، وابتلاء عظيم، ما قدرتش الجبال نفسها تتحمله، ولبسه الإنسان التافه لهبة للمغرور، فليس أقل من إنه يحاسب على المشاريب لحد آخر نقطة دم من غير ما يكون له الحق يفتح بقه أو يعترض وده اللي بنعمله فعليا كل يوم، بندفع التمن دمعة دمعة لحد ما نسدد كل اللي علينا ونمشي من هنا. التظاهر درقة بتحمي أرواحنا من الخدش وبتأخر شوية أجل مواقعتنا للحقيقة ويوم ما بنفقد الدرقه دي بنبقى أعصاب حي عريانه من غير جلد والعظم أي حاجة وكل حاجة بتأثر فينا وكل معينة للألم كأننا بنكتشفه من أول وجديد لأننا ما بنبقاش قادرين نصدق بسهولة إن حبيبنا هم اللي عملوا فينا كده وإننا هن عليهم للدرجة دي بعد كل وعودهم اللي لسه بترن في ودانا لكن في النهاية بتوصل لنفس النتيجة انت لوحدك تماما في مهب كل حاجة لا الوعود بتصدق ولا الحكايات بتكمل ولا المشاعر ليها قيمه كل اللي أنت كنت فيه وهم صنع احتياجك وغطى بتستخبى تحته من مواجهة وحدتك المفرطة وسواء داء من نفس الكاس او ما وجهك مش هيقل وصدمتك فيهم مش وما ومفيش حل غير انك تمد الخطاوي وتمشي لقدام حتى لو كل حد بيعدي بياخد حته من القلب وهو مفارق لحد ما القلب بيتاكل وما بيفضلش منه غير ثقب اسود ما بيعكس اي ضوء ما بيعكس غير وجعتك مد الخطاوي وامشي لقدام في ناس بيخلونا جنبهم مش بيحبونا ولا بيكرهونا هم شايفينا فرصة بتديهم أمل في نفسهم وترضي غرورهم فمستخسرين يضيعوها ومستنيين يخترعوا شكل للعلاقة ما يحملهمش مسئولية جهنة وفي الوقت نفسه ما يخليهمش يخسرونا ويبقى الحال على ما هو عليه الناس دي بتاذينا اكتر من اعدائنا وبيشوهوا علاقتنا بنفسنا وبالحب وبالحياة نفسها لأننا بنفضل في حيرة مضنيه طول الوقت بين اننا نبعد فنخسر ما نظن فرصة للسعادة أو نستمر في القرب فنخسر ما هو أهم وأخطر إحساسنا وغالبا الموقف ده بينتهي بدراما مروعة بانكسار أحد الطرفين وصحيح ما فيش حل سحري لإنهاء الوضع المأساوي ده لأن التعود بيبقى شد تاثيرا من الحب وتغيير عاداتنا صعب جدا وأحياناً مستحيل لكن برضو استمرارنا في النزيف بالشكل ده بيهدم إحساسنا بالحياة لدرجة ان حتى لو أملنا تحقق ممكن ما نحسش بطعمه فلازم بجدعانة نقف ونبص احنا فين من التجربة وفي طاقه مور ولا نتكل على الله إلا بقها لو مستمتعين بالمظلومية والألم والعذاب والشكوى والضمانة الوحيدة المؤكدة ان غريزه الحياه جوانا غصب عننا اقوى مما سواها يعني حتى لو هنتعذب ونتعب شوية فهنوقف على رجلينا تاني ونكمل مكسورين ومخزولين بس واقفين على رجلينا وفي يوم هنلاقي اللي طبطب على قلوبنا فخد القرار وهرب انت تستحق حياه كامله وحقيقيه ومتفصلها على مقاسك مش بواقي حياه حد تاني طول الوقت بنخسر معارك وناس وفلوس وعمر ومواقف فنتخيل اننا فاشلين وما نصلحش للحياة وده ممكن يكون صحيح بالمناسبة في مرحلة من المراحل لكنه مش لعنة أبدية ولا حكم نهائي غير قابل للنقد لأننا بنتعلم مع الوقت غصب عننا حاجات كتير وبنكبر وبنفهم الدنيا مشي ازاي وبنملك حكمة خاصة بينا وعلى مأسنا ما فحتى الخسارة بطريقة أو بأخرى بتتحول لربح على المدى الطويل ومش كل خساره لازم نكون احنا السبب فيها لان السابت ان الحياة مليانة فعلا نز الزباله بتستغلنا وتستغل حيائنا وادبنا واخلاقنا عشان توصل لاغراض دنيئة وتحقق مكاسب على افانا ومش معنى انتصارهم انهم على حق ابدا ولا معنى سيادتهم وتمتعهم بكل شيء وافلاتهم من العقاب لحد دلوقتي ان ربنا موفقهم واننا على باطل كما إن اجتماع الكسر على شيء لا يعني ابدا إنه صحيح افتكر ان قريش كلها كانت ضد رجل واحد وفي القرآن نفسه ربنا بيقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون بل أكثرهم لا يعقلون فأبى أكثر الناس إلا كفورا أي إن الأكثرية في الغالب بلح الزبالة هيفضلوا زباله والنضاف هيفضلوا نضاف والكتب والقيانة والغش والمروغة وقلة الأصل هيفضلوا نواقص وعيوب قاتلة مهما أصحابهم أبوا على وش الدنيا ودنت لهم الدنيا والحسن الحظ إن الحكاية مش دنيا بس في جولة تانية وساحة تانية للعدالة هتترد فيها كل المظالم مهما كانت قوت وجبروت الأخزين والناهدين مدام لسه فينا نفس هنكمل، وهنقف على رجلينا مهما وقعنا، وهنحاول ونوصل، ونتخطى العقبات، لأن إرادة الحياة جوانا أقوى من إرادة الموت، ربنا خلقنا كده، وهو عالم بضعفنا، وباللي بيجرى لنا فكونه، وهو لا يضيع أجر المحسنين، لو عرفت امتى تسيب، وتمشي، وتفارق، وتتخلى، هتوفر على نفسك زفت كتير، لو سبت درسك مسوس او رحت للدكتور يخلعهولك وحطلك بينج مضروب في الحالتين هتتالم بقسوه لكن على الاقل في الحاله التانية هتبقى سعيت وقربت وعملت اللي عليك مش رفع ايدك فوق ومستسلم تماما للدهس فلما تتحط في خيارات كلها فيها ألم اختار الألم اللي ياخدك على سكه الخلاص والتخلي والتجلي والسكون في نهايته ولو بعد حين ما تستهونش بالتجارب اللي بتمر بيها وتعتبرها تافهة أو غير ذات قيمة عشان ما خرجتش منها بالنتائج اللي كنت متوقعها أو محتاجها كل اللي عديت عليه بيتستف في دماغك ويتشال لوقت عوزة وبيساعدك على الفرز والاختيار وبيفتح لك مساحات جديدة من المعرفة والقدر على اتخاذ القرار طول الوقت وبتستوي في ذلك التجارب الطيبة والشريرة المضحتة والمؤلمة اللي علمت على روحك واللي مرت تاثر الفراشه دون ان ترى وطول ما انت عطشان للمعرفه وللفهم طول ما انت مش لاقي نفسك ومش حاسس انك واقف في المربع بتاعك جرب ما تخافش وما تستهلش وما تهدنش وما تقبلش اراء معلبه ووصايا ونصايح ناس ولا تعرفك ولا تعرف ظروفك ولا تعرف الكركبة اللي جواك في التجربة زي الهرش بالظبط مع حكة جلدك مثل ظفرك الناس بتبص على اللي انت وصلت له بس وما بتفكرش انت جيت هنا ازاي ولا التمن اللي دفعته من وقتك وصحتك وأحلامك وممكن كمان تستكتر عليك زي الراجل اللي طلب من الرسام يرسمه فخلص البورتريه في ست ساعات وطلب مبلغ كبير فالرجل استغرب وقال له انت رسمته في وقت قصير جدا ما يستحقش المبلغ ده فالرسام قال له أنا قضيت من عمري عشرين سنة بتعلم وبذاكر وبصرف وبحرم نفسي من حاجات كتير عشان أقدر أرسم الرسمة في الوقت القصير ده فأنا باخد أجر خبرة العشرين سنة مش الست ساعات فملعون أبو اللي ما يقدرش يعني او يستخف بينا او بيزايد علينا او مستهون بالمشوار الصعب اللي قطعناه وقادينا قاعدين هنا تفرج عليه عشان نشوف هيبقى مارك زوكربيرج في نفسه إمتى؟ بعد شوية انبهار وقليل من اللخبطة بأي عالم أو مجتمع جديد بتدخله بتبدأ تتوازن وتشغل مخك وتعمل فرز وتصنيف وتختار اللي يناسبك منه واللي ماشي مع خطك العام في الحياة وتضيفه المستودع قيمك وبتفهم انك عشان تنتمي المجتمع ما مش لازم تحكيه بالملي وتبقى انعكاس كامل ليه خالص لكن بتاخد منه وتديله ولو ما تقبلش اختلافك ما يبقاش بتاعك والصراع بيقع لما تتصور انك كل مرة لازم تهد وتبني من جديد وتتبرى من الماضي عشان يبقى لك مستقبل ولما تحاول تكون شخص غير حقيقتك صحيح لازم نتغير ونتطور ونتكيف لكن في جوهر بيفضل ثابت واصلي ومطلق ولو اتخدش أو اتشوه عمرك ما هتحس بطعم أي حاجة في الدنيا فخلي بالك وانت بتقطع الرحلة الصعبة من مكاسبك وخسائرك وجوهرك ومن حين لآخر افتح الخريطة وتأكد ان الطريق اللي انت ماشي فيه ده ليه نهاية مش معنى انك تعافيت من تجربة كليا أو جزئيا بعد وقت طويل او قصير انك ما كنتش صادق خلالها او مدعي مش استمرارك منهار وضايع ومش عارف تعمل ايه بحياتك هو الدليل على انك صادق الصدق من عدمه بيبقى ساعة التجربة ساعة الهول الاكبر وده اللي تتحسب عليه لكن بعد كده انت بين ايدين ربنا ممكن تطلع بكسر في ضلع او 24 باعاقه ظاهرة في مشاعرك او خفية بخبطة مطوة في قلبك او دعامك وممكن ربنا يهبك النسيان او السلوة أو السكون للحال اللي بتليد بيها كل شيء عنده بمقدار وزي ما اللؤة رزق والفراء رزق خساير ما بعد الموقع رزق برضه وانت مش مدين بالاعتذار لأي حد عن وقوفك على رجلك ولا دي حاجة محتاج تخبيها وتخجل منها وزي ما كنت لوحدك تماما في بير الألم بلا إخوة يوسف ولا حبل تتسلقه ولا سيارة يلتقطوك فانت لوحدك تماما في الانتصار والعبور والتخلي ومحاوله ترميم منصار ما تسيبش حد يبتزك أو يسفه من قدرتك على الوقوف على رجليك أو يلزمك تفضل في قالب معين وبرواس حديد هو اللي رسمه على مقاسه لما يجب أن يكون عليه المخلفون والذين لفظهم أحباؤهم وخذلوهم وإلا تبقى وحش ومحبتش بجد وبنكلب أحدش بينفعك وقت حزنك فما تسيبش حد يزيد عليك وقت خروجك للشمس أصبحت على يقين أننا نحتاج إلى الهزيمة كي نغادر أماكننا الآمنة الضيقة ونقفز في البحر الهائج فنرى أبعد وأعمق وأصدق الفوز يبقينا بطن سعيدا مستسلما في البركة التي ولد فيها فيما الهزيمة وحدها ترمم يقيننا في الأشياء وتهب القداسة للوعي المفرط بالألم وتتجاوز بنا إلى الشاطئ الآخر مما نستحق أن نكون عليه لذا أقول لكم أحب هزائمكم باركوا سقوطكم احسنوا إلى من سلخ أرواحكم وصلوا لأجل الذين راوا حضائق الحقد في قلوبكم لأنكم هكذا تصلون إلى مفاتح كل شيء من الطريق الصعب غير المعبد من الباب الخلفي تصلون وتلمسون وتعينون فتحيون حقا ساعات كتير انبهارك أو إحساسك بالنقص أو رغبتك في التغيير أو خوفك بيخليك تقلد اللي عايشين الحياة اللي نفسك تعيشها والتقليد في حد ذاته مش عيب، بالعكس، ده وسيله من وسائل التعلم واكتساب الخبرات، بس مش كل حاجة هتليق عليك، فلما تقلد، قلد اللي متسق مع طبيعتك، وملائم فعلا لتركبتك النفسية والجسدية والاجتماعية، أما لو قلدت العاطل في الباطل، فطال الوقت أم قصر، هتتكشف ومش هتقدر تكمل، وهتزود عقدك النفسية، ومش شرط علشان انت ما بتشتغلش، يبقى اللي بيشتغل متحقق تماما وما عندوش مشاكل وعشان انت مش خاطب يبقى اللي خاطب عايش حياته فرفاشة ونعناش وعشان ما عندكش عربية يبقى اللي عنده ما فسح وحركات ولا في دماغه مظاهر الناس بتقدم واحد في المية بس من حقيقتهم وده ما يصلحش اساسا للحكم على نام لحضرتك مش كائن حي مليان تفاصيل وخفايا وضروب معتمة وحكايات والتاريخ. ثم ليه الحكم اصلا على أي حد؟ ما تسيب اللي ماشي ماشي واللي راكب راكب ودي اهتمام أكبر لمشاكلك أنت مش عيب تكون ما بتعرفش تلبس على الموضة أو مش عارف أنواع المشروبات اللي في مينيون مطعم اللي أول مرة تدخله او ما عندكش عربية أو ما رحت الشرم والسخنة او او او العيب انك تفتكر الحاجات دي هي اللي هتخلي لك وسط الناس انت الإيمة مش كل الناس اللي بتحبهم هيفضلوا جنبك للنهايه ولا هتفضل علاقتك معهم بالقوه نفسها ولا مشاعرك ناحيتهم بنفس درجة التوهم ولا احتياجك لهم بنفس السعار الواقع اكتر تقليديه مما تتخيل اكتر فقرا في الخيال واسخن العلاقات بتنتهي نهايات بارده تثير الغيظ واحر المشاعر بتنزل على فشوش في الاخر <تصفيق> طيب إيه بقى؟ اهدى ما تبقاش درامي وما تاخدش كل حاجة على صدرك واعتبرها رحلة يا أخي مفيش فيها أي محطة نهائية ولا لازم تفضل فيها غصب عنك غير الموت كنت بجيب خضار للبيت مبرح من راجل بتعامل معاه بقى شهور. اشتريت الطماطم والخيار والبصل والبطاطس وفضل الفلفل ببص لقيته دبلان ومستليم وانا ورايا في البيت جهاز الرقابه الإدارية بيحاسبني على الطماطم يا حرتق اول حاجه عملها عقلي انه اقنعني ادور في اللي موجود واطلع منه السليم وخلاص وبدا يرص لي اسبابه واحد الحته حر جدا ومش ناقصه ماشي اتنين ممكن اروح لغيره وما فلفل او الاقي أسوأ منه ثلاثه الفلفل مش اهم حاجه في الحياه يعني فممكن ما اجيبوش النهارده اصلا وفعلا استجبت لا شعوريا وبدأت نقي من المتاح بس بعد شوية فقت فجأة وسألت نفسي الله وإيه اللي جبرني يعني طب ما جيب من غيره هو ماسك علي سديهات مثلا وفعلا حسبت على اللي خدته وطلعت اشتريت الفلفل من حد تاني وكان صابح وبرنس في نفسه وأمور وأرخص نص جنيه انت متخيل يمان يعني ايه نص جنيه وانتبهت ان ده اللي بنعمله حرفيا في حياتنا بنستحمل اللي نعرفه حتى لو معطوب ونفضل نتعامل معاه ونلتمس له الأعذار والحجج بالحق وبالباطل كسلا ربما خوفا من تجربة الجديد ربما جبنا من عواقب قد لا نتحملها ربما أملا في حدوث معجزة تغيره ربما برضو المهم نلبس نفسنا العمة بأي طريقة لكن لما بنكسر الطوق الحديدي من شدة الألم او الوصول لقاع اليأس بنشوف دنيا غير الدنيا وبتتفتح قدامنا خيارات اجمل واكثر ملاءمه لينا خيارات ما استحقها لاننا دفعنا ثمنها بالفعل فما ترضاش بالفلفل ابدا الا لو كان صابح يا زميلي النوال ثم الترك الوصول ثم المفارقه الحيازه ثم الفقدان درجات سلم بنطلعها وكشوف وفتوح بتتاح لنا وتجليات بتتنزل علينا عشان نكتمل ونرتقي ونكمل قدرنا ونتواصل مع ذواتنا الحقيقية ونعرف ماهيتها وحدود تحملها وآفاق انطلاقها بمعنى آخر هي محن ظاهرها العذاب وباطنها كامل الرحمة والوداد أو كما قال الإمام علي اطلبوا الحاجات بعزه فان الأمور تجري بمقادير فلا تجزع اللي حواليك بينتقدوك ويزيدوا عليك ويهاجموك ويستخسروا فيك الفرحه والتحقق من غير ما يعرفوا انت عملت ايه وخسرت ايه وضحيت بايه عشان توصل لمكانك ده بيحكموا على الظاهر دون الباطن على صور فيسبوك وانت في كافيه مع اصحابك أو مسافر في رحلة سريعة أو بتتكلم عن انتصاراتك الصغيرة أو بتحتفل بإنجاز ما لكن حد بيبقى معاك بالليل وانت لوحدك بتبص للسق وتحط شاش وقطن وطبطب على جروحك وخزلاناتك وترقع فراغات اللي مشوا فجاه بدون سبب وتتدرب على الضحك والابتسام في وشوش اللي ملهمش ذنب يشوفوا وشك الحقيقي حد بيبقى معاك وانت بتجز على سنانك عشان تقفل محبس الدموع غصب وتعض في المخدة عشان تكتم الانه وتقدر تخرج لمواجهة العالم بكل زيف وانفائه وعبسيته وقبحه حد بيبقى معاك هايم على وجهك في الشوارع مش لاقي مرسى ولا صديق واسي ولا ايه تسند معاك ولا براح خالي من ذكريات جرحه ووشوش خاينه يبقى كمل توافق حوالين ذاتك ودوس وعدي وتجاوز أكبر عقاب للي ما فهمكش ولا حسك ولا أراك ولا أدرك إنه يخسرك وما تكونش في حياته تاني يبدأ النزيف عندما تقاوم ما لا ينبغي مقاومته أو تتعامل بالمنطق مع ما لا منطق له استسلم للفيض وعيش اللحظة التي ربما لا تتكرر ثانية في حياتك ما الذي وصلت إليه عندما راعيت كل الناس إلا نفسك وفكرت في كل شيء إلا مشاعرك وهل يحدث شيء في كون الله ضد إرادته الله أراد هذا فوضعك في طريقه الله عرف عنك ما لم تعرفه عن نفسك ذك في التجربة ولم يبقى سوى أن تفهم كل هذه الإشارات وتعبر فعبر لما بتخرج من علاقة عادة بتيجي عليك فترة رمادية عجيبة لن قادر تنسى اللي فات ولا أدر تتورط في حاجة جديدة لن قادر تسامح وتتجاوز ولا أدر تفضل عينك في عين الذكريات 24 ساعة بتحس إنك مستهلك تايه وحيد وغير صالح للاستخدام الأدمي في حاجة اتعطلت وبوزت للأبد وكل شيء حواليك مهما كان تافه بيستنزفك الصوت العالي خنقت الاجره في الميكروباص صوت العيال في الشارع خروجات أصحابك طلبات اهلك في البيت والأكثر خطورة وقت الفراغ المرعب اللي بتلاقيه بين ايديك فجاه اللي هو انا كنت بقضي الوقت ده ازاي قبل ما اعرفه ودي اللحظه اللي ممكن تعمل فيها حاجات غبيه كتير وتتورط في تجارب عشوائيه ملهاش مستقبل لمجرد انك تتشغل وتهرب من التفكير والحل خليك طبيعي ما تمثلش وما تعيش في دور سوبرمان الذي لا يقهر وما فيش حاجة بتأثر فيه لما تحب تعيط عيط لما تحب تقفل تليفونك وتختفي وما تكلمش حد اقفل لما تحب ما تخرجش ولا تروح الشغل نفض ما تعملش حاجة غصبة عنك أبدا وخد الأمور نقلة ورا نقلة وراقب نفسك بحذر أول ما تلاقيك منجذب لحد وقف كل حاجة ده مش انجزاب. انت أنت فتره نقاها ودي محاولة لاستعادة ثقتك في نفسك مش جدعانه انك تبهد الحد معاك والأهم أن ده مش هيحل مشكلتك بالعكس هيزود ديولها التاريخ والواقع والتجربة بيقولوا ان ما فيش حاجة مؤبدة وكل حاجة فعلا بتنتهي لما وقتها بيحين الفرح بينتهي، والحزن بينتهي، الحلو بينتهي، والوحش بينتهي، الحياة نفسها بتنتهي، يعني كل اللي انت فيه ده على صعوبته، ألمه، جحيمه، بشعته، هينتهي، وهتتفتح قدامك سكة جديدة، وعلاقة جديدة، وتحدي جديد، خارست الحياة جواك أكبر من كل اللي بيتهدر منك ده، وفيه قدر لازم تنفذه، وحكاية، لازم تكملها والسبب الحقيقي زي ما هتفهم بعدين لانتهاء العلاقة مش أخطائك ولا ولا ولأن حد فيك وحش والتاني حلو لكن انكم مش نصيب بعض اعتبر كل اللي بتقابله في طريقك محطات بتتزود فيها بالوقود والخبرات وتتعلم السواقه وتفادي المطبات والتغريز يمين وشمال ولو بالطريقة الصعبة وبتمن كبير لحد ما توصل لتجربتك الحقيقية اللي هترجع تستخدم فيها كل اللي مر عليك وتعلمته بس بحرفنا بقى وبمعلمه المهم لما اليوم ده يجي تكون مستعد له وتعلمت فعلا من اللي فات عشان ما تكررش الاخطاء نفسها وتقفل عليك الدايره وتعيش مأساة اغريقيه ما بتنتهيش الا عشان تبدا مقاييس ربنا مختلفة تماما عن مقاييسنا ونظرته لينا غير نظره الناس أو حتى نظرتنا نحن لانفسنا لأن الصانع الخبير بعيوب ما صنع ومميزاته مصمم كتالوج السير وخطة الحياة وارتكازات القوة ومهاوة الضعف ووضع برنامج التشغيل وفي اللحظة اللي بيتعامل فيها الناس معانا بالقطع وبالموقف وبالظن وبالتوقع ربنا بياخدنا بالكلية وبشمول المعرفة وسبق العلم عشان كده بننبهر من عطائه ونتعجب من ساتر لنا في المعاصي ووقوف جنبنا في المصايب رغم ثقتنا اننا لا نستحق الله ليس محاسبا مهمته جعلنا ندفع الثمن بالمليم وانما طبيب يسعى لاستئصال امراضنا وتوطين انفسنا على حسن الاختيار وصولا لتحقيق الفريضة الغائبة راحة البال وهدوء السريرة واكتشاف سر وجودنا على الأرض ومحاولة التماس السبيل للعودة مرة أخرى لموطننا الأول الجنة الفرح زي الحزن واللزة والألم والأدعم والشهوة والانطفاء التام وجهان لعمله واحده فما تاخدش الأمور على صدرك أو يعني في معلومة هتعرفها بالتجربة العملية مش لما حد يقولها لك اللي بتجني ثمرته النهاردة غالباً مش اللي زرعته بارح ولا أول لكن من سنين طويلة لدرجة إنك نسيته ما في شغل بيروح هدر، ولا دعاء بيرجع خالي الوفاض ولا تجربة بتصفصف على ما فيش ولا أي حركة بتاخدها ملهاش مردود الفكرة بس إن حساباتك غير حسابات ربنا وتقديرك للزمن غير تقديره. واللي أنت مستعجل عليه وهتموت لو ما أخدتوش دلوقتي ممكن يكون فيها هلاكك لو اتحقق فعلا واللي انت كارفه دلوقتي ومش طايقه لو جالك في وقته ممكن يغير حياتك فما تشغلش بالك بالنتيجة وما تحاسبش ربنا وتقفله على الوحدة ازرع ومد الخطوة وكمل وادعي واتشقلب وهتآخر الحاجات عشان بعد كم سنة تمدي ايدك بقلب جامد وتقطف احنا فقدنا قدرتنا على الاستمتاع بالحياة يوم فقدنا قدرتنا على وضع أهداف طويلة المدى لوجودنا يعني الأكل واللبس والنوم والشغل والفسح والعلاقات أهداف قصيره المدى ومهمة جدا بس كده كده بتخلص وبتتجدد كل فترة بأشكال مختلفة وبصيغ مغيرة لكن إيه اللي وراها؟ بمعنى آخر بناكل ونلبس وننام ونشتغل ونخرج عشان نوصل لايه في الآخر؟ إيه الفاينال ديستنيشن اللي عايزين نروح له؟ ايه النقطة اللي هنتوقف عندها ونقول إننا أنجزنا وحققنا ونلتقط أنفسنا عشان نبدأ رحلة البحث عن نقطة تحقق أخرى مفيش لما تتكلم مع حد تلاقيه مفرغ وجوده تماما من أي إيمة معطى الملكات وقدراته ومسلسل نفسه في احتياجات بيولوجية بحتة دون أي مردود آخر عشان كده مهما ياكل ما يشبعش ومهما يحقق ما يكتفيش ومهما تتوفر له أسباب السعادة ما يلقطهاش لأنه بيحرق بنزين كتير قوي ويجري على سرعة ضخمة جدا ويبذل المجهود مرعب عشان بس يقطع له في النهاية مترين فطبيعي ما يشعرش بأي حاجة وطبيعي نبقى كلنا نسخ مكررة من بعض فكر زمان لما كنا في السنوية العامة وكان هدفنا ندخل كلية من كليات القمة فاكر الاحتشاد والشحن والمكبدة والصراع طول الوقت بين والضغط على نفسنا عشان نحقق حلمنا او الخروج للعب الكورة والبلاي ستيشن والصرمحة صحيح عرفنا في النهاية ان كله محصل بعضه والدحك علينا بشكل أو بآخر بس الحاله دي من الفعل من أجل النوال والتحكم في رغباتك عشان تحقق شيء بعينه ومعرفة إحنا عايزين إيه بالزبط الحاله دي من الترقب والكفاح وتغطي الإحباطات عشان نعمل حاجة حقيقية لنا والغيرنا حاسين بقيمتها ده اللي احنا مفتقدينه دلوقتي للأسف بقينا بنلف دوائر احنا اللي صنعناها ومش قادرين نحرر نفسنا منها بندحك على نفسنا ونقول اننا عارفين بنعمل ايه كويس وراحين فيين وجايين منين لكن الحقيقة اننا تيهين وبندور على أشاية وخايفين نقول كده لحد بنحب وندور على سند فناخد على دماغنا نفتح الباب للأصدقاء فنلبس في الحيط فننكفي على زواتنا ونعبد القرش ونصدره على انه الصديق وقت الضيق ونحاول نشتري بيه كل حاجة المشاعر والأحاسيس والسعادة والتحقق فننزل على جدر أبينا للمرة المش عارف كام والعمر بيجري والفرص بتتقلص والطاقة بتنفد والمرارة على أخرها مم. والحل إننا نقف شويه نركن على جانب الطريق ونبطل المحرك حبة ونطلع المانيوال بتاعنا ونفتحه ونراجع بشجاعة توصيلاتنا العصبية والنفسية والجسمية ونفتش عن الأعطال ونصلحها ونشوف إحنا مصنوعين عشان إيه أصلاً وايه الطريقة الأمثل لاستخدامنا نشوف الضرر والتشوه اللي حاصل ونغير السلوك الضربة ونعالج الأفلات ونحسن ظروف التشغيل وبالمرة نفتح الخريطة ونشوف مكاننا فيها ونحدد بدقة الحتة اللي شايفين إننا نستحق نكون فيها وبعدين ندور ونطلع على الخامس وإلا من الطبيعي ألا تسعنا الطرق المفروضة علينا لأنها لم تخلق لنا وليست على مقاسنا طرقنا الحقيقية نكتشفها بالمحاولة والخطأ ونصل إليها بالدم والدموع لكنها في النهاية تكون ملكا خالصا لنا وقادرة على استيعاب جنوننا وعنفواننا وتعويضنا ما بذلناه في سبيلها على فكرة ممكن واحد يكون بتاع بنات ومقطع السمكه ودلها بس ما يقبلش شراش عادي اه والله ممكن يكون بيشرب بس عمره ما سرق ولا بيقبل يدخل بيته قرش حرام وخد الثقيله بقى ممكن يكون ما بيصليش بس حقاني وما يرضاش بالظلم ولو على رقبته تخيل طب ابهرك اكتر ممكن تكون واحده بتدخن وعايشه لوحدها وبتلبس مفتوح ومش شمال ولا حاجه ولا بتشوف أي راجل مع مراته تنقض عليه وتخطفه منها اه والله وتبقى محترم عادي خالص زي بنتك ومراتك وشايفه ان ده النمط اللي يناسبها وهي حرة طبعا وما اتجوزتش عشان كل اللي جولها لا كسر ومن عينتك كده فقلتهم احسن احنا ليه متخيلين ان وجود خصل سيئه في حد مع نسبيه الحسن والسيء عموما يعني معناه ان كله على بعضه مش نافع وانك لو اديته سجارتين عشان يقتل حد هيرحب بكل سرور او لو عرضت عليه تاجر في المخدرات هيقولك ده حلم حياتي ليه بناخد الناس لوكشه واحده كده وبنحصرهم في لحظات الضعف وبنرفض نشوف بشريتهم ومحنتهم وظروفهم ومعفرتهم في الحياة عشان يتغلبوا على نقائصهم ويبقوا احسن وليه مشغولين اصلا بالفرز والتصنيف وحبس الناس في أطر وبراويز حديد ده على اعتبار إننا برنسات في نفسنا يعني وما عندناش عيوب وفضلنا لنا فولت والنور طب بعد ما صنفنا الناس وحكمنا عليهم وعرفنا إننا أحسن منهم 100 مرة وبرأبة اللي خلفوهم وبنراعي ربنا أكتر منهم وفاهمين الدين أكتر من الصحابة نفسهم إيه بقى إيه الأكشن اللي عملناه يعني وكسر الدنيا إيه النتائج المذهلة اللي ترتبت على اكتشاف هذا الكم المذهل من الحقائق الكونية ولا حاجة؟ طب افتكر يا عم الكامل المتكامل إن سطر ربنا ليك مش كارت أخضر عشان تخوض فيما انكشف لك من نقص عباده وانه مرهون بإثبات جدارتك باستحقائه وما بين طرفة عين وانتباهاتها يغير الله من حال إلى حال فاحضر مش الفكرة إن اللي معاه فلوس كتير بينحرف لكن اللي معاه فلوس كتير بيقدر يجرب في مساحة أكتر من الصح والغلط بحثا عن شغفه الحقيقي وسبب وجوده على الأرض وهي دي الطريقة الوحيدة من وجهة نظري لاستخدام الحياة على الوجه الأمثل والوصول لقناعات مرضية ارفعوا وصايتكم عن الناس وسبوهم يغلطوا ويتعلموا لو كرب ربنا عايز حد ما بيغلطش كان استخلف ملائكته أو شال مننا الفضول والنزوع للمعرفة او خلقنا حجارة لا بنحس ولا بنفهم ولا بنشتع ساعات حتة هاردوير في الكمبيوتر ما تشتغلش وتوقف الجهاز كله رامة كارت شاشة هي سليمة وزي الفل بس اللي سبب مش مفهوم ما ولفتش مع اللي حواليها كيمياءهم ما مع بعض وبمجرد ما تتشال وتتحط في جهاز تاني تشتغل زي الحلاوة كذلك البشر مش شرط يبقى فين عيوب ولا تكلب عشان موقفناش على أرض مشتركة سوا ممكن بس ما يكونش فيه توافق والقلوب مظبوطه على موجات مختلفة وكل واحد مع شخص تاني يلاقي موجته وينور العلاقات الإنسانية معقدة جدا وملهاش كتالوج ولا إجابة مزجية والثابت الوحيد فيها ان مفيش ثابت دور لحد ما تلاقي وليفك كل قصه فاشله بنمر بيها بتأشر طبقه جهل عن قلوبنا طبقه غرور وادعاء ومثاليه وتكحت خلايا ميته وجودها بيعوق باقي الخلايا تشوف النور لحد ما نقدر نمد ايدينا في النهاية ونلمس جوهرنا الحر الرحله مؤلمه ومرعبه لكن في اخرها بنملك معلومات اكتر وتفاصيل ادق عن كنه ذواتنا ورغباتنا واحتياجاتنا وبنبقى اكتر استعدادا للانخراط في تجربتنا الحقيقيه اللي كنا بنستعد ليها كل الوقت ده واحنا فاكرين نفسنا وصلنا خلاص الاخطاء والسقوط والخسائر والدموع والتخبط والفراء والخديعه والخزلان بروفات ما قبل العرض الرئيسي اللي لما يبدا هتتاكد ان مفيش حاجه راح تخدر ولا حاجه اسمها صدفه وان انت اقوى كتير مما تظن فأبشر، الرزق قضية معقدة للغاية، لكن مشكلتها الأساسية إننا بنقول بلسنة بس إننا مسلمين الأمر لله، فيما القلب عايش حله هلع حقيقي، والحسابات والاحتمالات شغال على ودنه، ورغم إن كل واحد فينا عنده حكايات مزهلة عن ستر ربنا لي وفرجه اللي ما بينقطعش، فكلنا بننسى وقت الشدة، وبنسلم للياس ولسان حالنا بيقول مش كل مرة تسلم الجرة أو أنا مستهلش وبنغفل عن ان حسابات ربنا غير حساباتنا ونظرته لينا غير نظرتنا لنفسنا احنا شايفين مبارح ودلوقتي بس لكن ربنا مطلع على خط السير كله وإن الرزق تحديدا ربنا حرره من شرط عبادته والإيمان بيه وربطه بالسعي وإلا ما كانش رزق الكافر مثلاً أو جعل كل الكفار شحتين وحتى التديق في الرزق ليس من قبيل فرد العضلات ولا المن والأذى إنما للتذكرة العملية بما يسهو عنه الإنسان في خضم جريه المحموم وانغرازه في الدنيا يعني نعمة في توب نقمة والجميل والمطمئن إننا حتى لما بنقنط ونحسبها بالورقه والقلم ونرفع صوتنا بالشكوى أحياناً وبنغلط ربنا بيسامح لانه هو اللي ركب فينا الضعف ده اللي أحد تجلياته السيئة اليأس لكن تجليه الأروع والأعظم رحمتنا ببعض وإذا كان من حكمة علمتها من كل اللي فات علي فإن السعي عموما وإن عزت السبل وسدت المنافذ فرض عين وطوق نجاه فان لم تفز بما تسعى إليه فزت بأجر السعي نفسه وكله بيدخر ليك في النهاية وبيصرف ليك على هيئة رحمات مش فلوس بس بعضها صغير لا تشعر به ولكنه ضروري بالقطع ودونه تتوقف الدنيا وبعضها كبير وضخم تتعجب منه وتدمع عيناك فتحزن لسابق شكك وتقول بخشوع ويقين شكرا يا رب الناس اللي بتقولك بحرقه انت بتتنطط على ايه لما تاخد قرار مش عاجبهم تسيب شغلك تشتغل ترتبط تفشل تسافر ترجع تاكل تعمل رجيم تلبس تقلع الاجابه النموذجيه عليهم وفقا لكتاب الوزاره صفحه خمستلاف وخمسين هي على طريقه النابولسي. انا كده شكلي كده خلقتي كده على طريق التوفيق الدين أنا راجل لعيني يا أخي على الطريقة المصرية المنع الجمعة وانت مال أمة إذ إن أي محاولة للرد المنطقي أو الشرح الحقيقي لدوافعك ومنطلقاتك هتفتح باب انت في عنه وما لوش لازمة للجدل الفارغ والحوار الصفستائي والهق والمئ وانت ماشي بعلاج أنا عارف اللي بيحبك هيدعمك دايما في قراراتك حتى لو مش فهمها واللي ما بيحبكش أو عايز يكسر مأديفك مش هيحوق في أي رد منطقي فملعون أبوه بكرة وأصيلا يعني رغبتنا في الحاجات كتير جدا بتلبس علينا الأمور فنشوف الباطل حق ونبرر له والحق باطل وندفع عنه أغلبنا بيبص من زاوية تحقق مصلحته الأول ودفع الضرر عنه ودي غريزة إنسانية بحتة يمكن مش صح لكنه واقع بنشوفه كل يوم وما بيختلفش فيها الوزير عن الغفير الخلاف بيكون في زوية النظر وحساب المكسب والخسارة بس ما يقودنا للاعتراف ان ما فيش حق مطلق ولا باطل مطلق التحديات الصارمة للأشياء عموما استسهال وتدليس اليقين الفج بامتلاك زمام الأمور غرور ونقص معرفي وربما خلقي فخلي فيه مساحة للتراجع ما تزقش كل حاجة للحافة وما تصدرش قرارات نهائيه بخصوص أي شيء وافتكر أول مرة جرحت من حبيب ولعنته وهو محملك انت المسئولية وأول مرة جرحت حبيب ولعنك وانت محمله المسئولية كلاكما على خطأ وصواب في الوقت نفسه فحنانيكا الغرض الأكبر من الابتلاء وضع النقاط على الحروف نقاط الربوبية على حروف البشرية لإعادة رسم مسار العلاقة كلما انطمس وترتيب الأولويات كلما تماهت والتذكير بالمهمة الأساسية كلما تشوهت وفرز المتاحات واختبار الممكنات وكشف ما وصلت إليه الماكينة الإنسانية من تطور وتكيف وقدرة على هضم التغيرات التي تستبد بها الأمر اشبه بتحديثات السوفتوير التي تتتبع عيوب المنتج وتصلحها في سعي لعله لا ينال لكنه يظل طموحا مشروعا للكمال فمن رفض التحديث انتهكه كل طارئ وجديد ومن ضغط زر الموافقه امين الى حين فيما يبقى الدرس الاكبر على الاطلاق ان الحزن ينتهي والفرح ينتهي، والحياة نفسها تنتهي، فمن لم يرى العلامات، ولم يلتفت إلى النذر، ولم يقرأ طالع نفسه بنفسه، ولم يتلمس ربه تحت ملابسه، أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مش مؤمن إننا اتخلقنا في الدنيا دي عشان نعاني ونكابد ونتالم ونعيط ربنا خلقنا من عدم ومنحنا كل النعم دي عشان نتمتع ونفرح وننبسط وبعد عمر طويل نروح نكمل انبساط عنده ما هو مش هيعمل حاجة بعذابنا وغربتنا وتهيتنا وفقداننا الرغبة في أي شيء ولا ملكه هيزيد أو هيقل لو فرحنا ونمنا والضحكه واكل والشينا كله لكن احنا اللي مش شايفين اننا وش نعمه فبنخون ونخزل ونفارق ونتجبر وندبح بندور على ثغرات الروح ونطعن فيها بنشوف مستقر البهجة ونسلط عليه غبائنا، مش قادرين ننسى قبيل اللي جوانا وطول الوقت بيبص لخوف الضحكه واللقمه واللمه والابتسامة لكن من لم يدخل جنه الدنيا لم يدخل جنه الاخره اللي مش هينجح في اختبار السعادة هنا هيقف هناك وشه في الحيط وايده الفوق اللي مش هيمدي ايده بالسلام والرحة للبشر هيطلع فوق ايده مغلولة لرقابته بسلسلة من نار ومحنة اللي مش هيسمع صوت قلبه ومشاعره وهيقضيها حسابات بالورقه والألم هيكون فوق منزوع القلب والروح بدا مصمت بلا حيسيه ولا اعتبار إلى من يهمه الأمر ساعدونا نحقق قدرنا الحقيقي على الأرض ردوا لنا مشاعرنا وحبنا ومتعتنا ووجودنا واحساسنا ولحظاتنا وأرواحنا ردوا لنا الحياة كل مرة بتعمل فيها مصيبة وتفلت من عواقبها زي الشعر من العجينة أو تتعرض لموقف وحش قوي وربنا يجيبها جمايل بتاخد من رصيد الستر بتاعك. لحد ما يخلص تماما وتلاقيك لابس في حاجه هابله وملهاش معنى ومع ذلك مطالب تدفع فاتوره ثقيله اوي يعني الموضوع مش شطارتك ولا عبقريتك ولا سواد عينك انما حسابات صارمه وترتيبات ربانيه محكمه عشان كده زي ما بتهتم تحوش قرشين على جنب أو تستثمر في حته ارض فكر تزود رصيد سترك وتستثمر فيه إزاي خليك في حالك وما في الضيطة في الأيام الشريرة دي فليسعك كبيتك وطلع حاجة بسيطة من دخلك مهما كان إليه ولو عندك علم أو معرفة شاركها مع غيرك وما تبخلش وإذا طلعت على عورة أخيك استرها عليه وإياك واللعب بمشاعر حد والمتاجره بقلبه وطبطب على الناس اسمعهم وداويهم ما استطعت إلى ذلك سبيلة إحنا في منتهى الغلب والله وحملنا تقيل وعلى شعره بس الكبر ملينا والعنطظة الفرغة راكبه فوق دماغنا ومدلدلة ولو وقعنا محدش حرفيا هيسمي علينا بعد التجارب والخزلانات والخسرات والمعارك الكبرى في حياتك لازم تطلع بر السياق والفيض العام وتقف على جنب شوية ترتاح وتاخد نفسك وما تحكمش على حالك بعدها مباشرة يعني لما تلاقي نفسك تعبان ما تقولش انك ما عنتش قادر على العطاء لما تحس انك مرهق ومش قادر تتحرك لقدام وما لكش نفس للشغل ما تفتكرش ان ده اخر المشوار كل الحكايه انك محتاج تزييد وتشحيم مساحه بيضه ما فيهاش مسؤوليات من اي نوع غدنا. وده مش عيب على فكره ولازم مرحلة تخلص عشان مرحلة تانية تبدأ، فما تبخلش على نفسك بفترة تأنتخ فيها، وما تعملش أي حاجة، اجري والعب، بجد مش هزار، ونام كتير، وكل بشرها وتفرج على مسلسلات وبرامج تافهه في التلفزيون، اشحن روحك تاني شغف وحياة، ولما تحس إنك توازنت، ابدأ من جديد بثقة، نهاية أي طريق هيبداية طريق تاني، وانتهاء أي تجربة، معناه إنها معدش أدريت تديك أكتر من اللي خدته منها. إن للليفل اللي, اللي بعده كده بيقين إن مفيش حاجة ما تتعملش منها، ولا تجربة بتمر من غير ما تديك إيه أو درس هتستفيد منه في المرحلة الجاية. لا معنى للدعاية الفضيلة ما لم تختبر، ولا معنى للحكم على الأشخاص ما لم ترتدي حذاءهم، وما دمت على الأرض فلا تستبعد أن تفتن. وتقع في المحظور أنت لست قويا ولا عظيما ولا معصوما ولا أفضل من سواك أنت فقط مستور حتى الآن لكنك لا تعرف يقينا متى يرفع الله الستر عنك ويذيقك ما تعير به الناس فاحذر ما تكسلش تفرح مهما تحاول وتعافر وتبذ الجهد في سبيل تقديم نفسك بصورة معينة حواليك، كل واحد في النهاية هيشوفك بطريقته، وعلى هواه وزي ما هو عايز يشوفك وده بتحكمه منظومة معقدة من العوامل مش دائما هتبقى ملم بها ولا قادر تتحكم فيها فماتموتش نفسك قوي عشان تتجمل وتنال الرضا والإعجاب اتصرف على طبيعتك تماما وزي ما انت حابب ورسم لنفسك حتى لو بجنون أو حماقة او غباء خليهم يحسبوا حساباتهم زي ما هم عايزين وعيش حياتك زي ما انت عايز بعد فتره هتكتشف ان مكسبك الحقيقي مش كلمه اطراء منهم ولا ابتسامه رضا لكن المتعه اللي حسيتها وانت بتلعب اللعبه بقواعدك انت وفي الاخر هي لعبه فعلا فما تديهاش اكبر من حجمها وما تطلعش منها خسران عشان خاطر حد لو هتلعب يبقى عشان هدف واحد بس تكسب نفسك طول الوقت هنقابل ناس مش هيعرفوا يقدرونا هيشوفونا معيوبين او مش ملائمين ليهم او اقل من اننا نفوز بيهم وهيعتقدوا انهم يستحقوا حد افضل مننا وما اعترفنا باننا مش خليين من العيوب فاحنا كمان مش خليين من المميزات واللي مش هيفهم ده من غير ما نضطر نشرحه له احسن له يروح بدري بدري لاننا مش نقصين تضيع وقت ومشاعر وعشان يوسع السكه للي هيحبنا حقيقي ومش بس هيقدر يتقبل عيوبنا ده كمان ممكن يشوفها مميزات احنا مش عايزين شفاء من حد ولا جبران خواطر احنا عايزين حد بيعرف يحس بس لعل مشكلة الذين خذلونا أنهم لم يعرفونا لقد رأونا وتحدثوا إلينا وعاشوا إلى جوارنا لكنهم أبدا لم يعرفونا، لم يلمسوا جوهرنا ولم يدركوا فرادتنا ولم يضعوا أيديهم على ما يميزنا لقد اقتربوا قدر ما اقتربوا لكنهم ظلوا على الحافة من كل شيء ظلوا آخرين حتى آخر لحظة وعندما حان الاختبار لم يجدوا ما يثبت لهم أننا لن نتكرر وأن حياتهم بعدنا ستكون بائسة وحزينة لم يجدوا ما يبرر لهم استكمال اللعبة فخسر كلانا في النهاية وان لم يدركوا ذلك حتى الآن حمل مشاعر الكراهية والغضب تجاه شخص أو حدث مؤذي جدا وبيستهلك الطاقة بشكل مرعب والأسوأ إنه ما بيحلش حاجة ولا بيغير وضع رفضينه والسكوت على المشاعر دي بيخليها تتشيا وتتحول لكائن حي من لحم ودم عايش تحت جلدك بيتغذى على حقدك ويرفع صوته عليك ويتسلط على مشاريعك وقراراتك وصولا لمسخك وتفريغ تصرفاتك تماما من أي عقلانيه او منطق او هدف لازم تتقبل ان البشر بيغلطوا عادي وبيجذبوا ويخونوا ويخذلوا ويرجعوا في كلامهم ومشاعرهم بتتغير وإن الحاجات دي ممكن تحصلها، مش بس بتحصل للناس التانيين، وتدرب نفسك ازاي تتعامل مع النقص ده، وما تتخضش أو تقفش أو تخاف، ومع الوقت هتعرف إنهم ما يستحقوش الكراهية، وحرقة الدم والوعيد والانتقام، إنما الشفقة، الناس تفضل تسقف لك، دامت وجهة نظرك موافقه ليهم، وماشية مع اختياراتهم في الحياة، لكن أول ما تقول حاجة مش على هواهم، يرفضوك ويبقى أعداءك وفي منهم اللي بيفجر وينصب نفسه قيم على العالم ويبدأ يوزع سكوك الغفران أو الإدان على البشر مع إنك في الأول وفي الآخر ما قلتش أن كلامك منزل من السماء ولا إنك معصوم وما أكبرتش حد على اعتناق ولا بتروح للناس صفحاتهم تقنع فيهم بالعافية وتحشر كلامك على ألسنتهم لكن كل ده مش مبرر انك تعبر عن وجهة نظرك وعن اللي انت مؤمن بيه انت حر تعبر عن وجهة نظرهم بس حر تناقش القضايا اللي تهمهم بس وبلغتهم هم واسلوبهم وغير كده تبقى ابن كلب نزار قباني لخص الحكاية لما قال لبسنا اشرة الحضارة والروح الجاهلية احنا فعلا جاهليين حسابات قرب البشر من بعض وتحديد تفضيلاتهم واحتياجاتهم في أوقات مختلفة من حياتهم عجيبة جدا ومش متوقعة وغالباً ملهاش خريطة ولا قاعدة عامة ولا كتالوج تقدر ترجع له وبتتغير في ثانيه من النقيض للنقيض في ناس تتالف مع ناس عكسها على طول الخط وناس لازم تبقى مع بعض بتبعد وناس ما ينفعش يبقوا مع بعض بيمشوا في سكك واحدة واللي ما كانش ينفع امبارح ممكن ينفع بكره واللي شغال زي الفل دلوقتي ممكن يعطل في ثانيه ويفرقع في وشنا في ناس تقرب مننا لحد ما نحس انهم عمرهم ما هيبعدوا وناس بتبعد لحد ما نتصور ان خلاص السكك اتقطعت بينا ومعادش فيها بينا اي رابط وفجاه تلاقيهم في وشك الاكيد الوحيد وسط شبكه الاحتمالات المرعبه دي ان صورتنا عن نفسنا مش هي دايما اللي الناس واخدها عننا احنا لينا ميت وش وميت شكل وميت تجلي بعدد اللي يعرفونا تقريبا ومن هنا بتحصل الصدمة بالإجاب أو السلب. لما تيجي فرصة ونشوف نفسنا في مرايا الآخرين احنا مش احنا ولا هم هم ولا أي حاجة زي ما بتظهر لنا وأهم درس تعلمته في النهاية بالدم وبالدموع ما تروحش الحد. ما تعرضش نفسك ما تطلبش ما تتطلعش ما تتطوعش ما تتزللش ما تستجديش امشي في مسارك اللي انت انت بس شايفه ملائم ليه وهيخليك تقدر تستغل كامل طاقتك لحد ما تنور وتبقى اللي شايف انك تقدر تكونه ولما تتحقق اللي فهمك ومحتاجك ومقدرك هيجيلك وهتتلاقى طرقكم كفايه زيف وخداع وتعلق وتواف في مسارات مغلقة وأمل وأحلام وأمنيات وخطب ود ناس مش شايفين فيك غير فرصة أو مصلحة أو شأ أجار قديم أو مشروب طاقة أو واحة يرتاحوا تحتها شوية وبعدين يكملوا طريقهم من غيرك من غير ما يبصوا عليك بصة واحدة بص انت على نفسك ورعيها إن استعنت بنفسك في قضاء حاجة ألقيت حملا على محمول وسألت سائلا ولجأت إلى لاجئ وطمعت في مفلس وخرجت من قصر منيف إلى غرفة فوق السطوح فخذلت وإذا استعنت بالله ألقيت حملك على حمال وسألت معطاء ولجأت إلى جابر وطمعت في سخي وتسللت من ثقب إبرة إلى براح قصر فوصلت حبلك بالمصدر وطلبتك بصانع قانونها ورجاءك بمنبعه فنصرت بص أنت لازم تعمل كل اللي عليك فعليا وكل اللي ممكن يتعمل فأي حاجة بين إيديك مش عشان تنجح فيها ولا عشان ما تقولش يا ريتني حتى لكن عشان أنت فعليا مش عارف منين يودي على فين وممكن وانت في نص طريق ما يتفتح لك طريق تاني ما كنتش تعرف عنه اي حاجة زي طريق ظلمة كل ما بتتقدم فيه بيتكشف قدامك لكن لو رجعت او بطل عمرك ما هتعرف ايه اللي بعد كده والعمر قصير والطقى بتنفد واللي مش هتعمله دلوقتي فرصك في انك تعمله بكرة هتكون اقل وفي النهاية انت مجموع ما تفعل مش اللي كنت تتمنى تعمله وما عملتوش ومن طلاقة القدرة تنوع النعم وتماهيها مع حاجتك بمقدار مضبوط لا أقل ولا أكثر لا قبل ولا بعد فإن احتجت مالا إضافيا مثلا لطارئ فتح الله عليك أبواب رزق لم تظنها أبدا موجودة فإذا انقضت المحنة أغلقت وإن احتجت طاقة إضافية في جسمك لإنهاء مهمة ما أو الخروج من خطر محدق أعطيتها حتى إذا فرغت حاجتك عدت محدودا وإذا أهمك أمر لا ينفك إلا بدعاء وقرب ووصل وأنت مقصر شحذ همة عبادتك فأشرقت طاعة واتقت إيمانا حتى إذا أجابت فطرت قليلا وعدت إلى صفوف العباد العاديين فنعمه دواء وصلة رحم بين خالق قادر متجل ومخلوق ضعيف جاهل بنفسه متطلع لكن كثرتها تميت القلب وتورث التواكل وتقدح في السعي وتعود الأنانية وتفتح أبواب الشيطان فإن حرمتها فاشكر الله أن نجاك وإن أعطيتها فاشكر الله أن اصطفاك الله ليس بشريا ليقف لك على الوحدة وينتظر أن تخطئ فيخسف بك الأرض ويرسل عليك طيرا أبابيل ليس مديرا ينتظرك ممسكا ساعته على باب الشركة ليخصم لك إذا تأخرت ليس موظفا في شركة الكهرباء يترقب تعثرك في السداد ليقطع عنك النور ويقيمك في الظلام ليس محاسبا في بنك يغريك بميزات القروض ثم ينتهز أول تقصير منك ليخرب بيتك الله أكرم مما نتجرأ به عليه ومما نفرط فيه من حقه ومما نعطي لأنفسنا من أريحية في عصيانه ومما ننافقه به ومما نبخل به عليه ومن وممن يستغلون اسمه ومن ينصبون أنفسهم مكانه من ضعفنا وجبننا واستسهالنا وبشريتنا ووحلنا من تخيلاتنا عنه وآمالنا فيه وتصورنا له من تأخرنا في الرجوع وإسرافنا في النوال وبخلنا في الوداد الله ببساطة هو الله ساعات بتلوي عنق احتياجاتك وزق نفسك تجاه خيار بعينه هو مش أصلح حاجة فعليا لكنه المتاح دلوقتي فبتدوس وانت بتراهن على إن الوقت في صالحك والدنيا هتتزبط بعد شوية، وممكن تتزبط فعلا، لكن في أغلب الأحيان، لحظة صراحة واحدة بتهد كل حاجة فوق دماغك، لأن الإنسان مش مفتور على الجبر والإكراه، ولا الانحيازات النص نص وعلى ما تفرج، ولأن حتى لو جسمه أسير احتياجاته، فروحه حرة، وبتبص على المشهد كله من فوق، من عتبة فرقة بر الزمان، فبتقدر تقدر الوزن النوعي لكل انحياز على حدة وتحدد يقينا وحقا مستقبل كل واحد فيها ولو تمرد الجسم على الروح ومشي ضد إرادتها بالعافية بتعقبه بالنبز والتعالي عليه والحرمان من أبدية اللحظات واستمرار طعمها في البقق وبتلعانه بالاعتياد وسرسبت الأحاسيس من بين إيديه بمجرد انتهاءها لحد ما توصلوا الرسالة المرعبة الحاسمة أنا الأهم انا رئيس مجلس إدارة عالمك يا حيوان واللي بيحب نفسه لازم يفرض شروطه ويختار الملائم مش المتاح ويسيب اللي ما يستحقش يعدي عشان يوسع الطريق لللي يستحق ولما الدنيا كلها تبقى ضده بتشكك فيه يسحب كرسي ويقعد يتفرج بابتسامة محايده وفي الوقت اللي بيتصوروا فيه إننا محلك سر وكل اللي حوالينا سبقنا بخطوة عشان مش بننحز لحاجة أو حد ولا بنتورت ولا بنجور أو بننتمي كل خيار بنرفضه بيرفع رصيدنا من التطور والوعي بنفسنا وبالعالم وفهم احتياجاتنا الحقيقية وتقديرنا لذواتنا ورؤيتنا لاعماقنا وفق كتالوجنا الخاص مش كتالوج المجتمع العويل ودي اللحظة اللي فعليا بنتحرر فيها من ربقة الاحتياج وسعار الشهوة ونير العادة والنسخ والتقليد ونفرد الجناح ونحلق باتجاه سماء خاصة بينا لا تشبه ولن تشبه سماوات الآخرين ما عندكم ينفد المال والصحة والمشاعر والدعم والتفهم والاحتواء والعذر والمواساة والحب وصلابة العود وسعة الحيلة والحلم والأيام الحلوة والطبطبه والرحمة والموادة والإصار والتروي والحياة نفسها وما عند الله باق فعل الطلوع لقدام ومفرقة نقاط الخزلان والعلاقات المؤزية والولادات الجديدة ومعرفة قيمة أنفسنا والتعافي بيعتمد بشكل أساسي على قانون الفرز والاستبعاد في العلاقات والشارع والسوبرماركت والصحاب والكتب والشغل والأكل والرياضة والحب والهدوم ده يناسبني وحيفضل في حياتي وده وحش ما يناسبنيش او ده كويس والله بس مش لوني مكتو مش متوافقه مع مكتي مش مولفين مع بعض واللي بيخلي القانون ده يشتغل بفعالية وفي صالحك تماما التوقيت امتى نفرز وننحاز او نستبعد اذ انه من الطبيعي الناس تبقى حواليك وانت ناجح او مشهور او معاك فلوس او صحتك حلوة او دمك خفيف او شاطر في شغلك او بتخدمهم وتروح وتيجي في مصالحهم لكن شوف مين هيبقى في ظهرك وانت تعبان او مفلس او مش لقي شغلة او خايف او مخزول او محتاج توصيله في عز الحر او مكتئب او مش عايز تخرج من سريرك او مجروح او عايز تنزل تجري في الشارع نص الليل او بتتصرف غلط او رايح تتخانق او تكشف أو بتفكر تنتحر اعمل لستة وحط كل واحد في مكانه ورتبته اللي يستحقها واديله درجة من واحد لعشرة ومتعملش الصديق على إنه حبيب ولا الحبيب على إنه صديق ولا اللي يستاهل على إنه ما يستاهلش ولا اللي ما يستاهلش على إنه يستاهل. احسم الاختلاف بالاختبارات والمواقف واكشف الغموض وفك الالتباس في أشكال العلاقات وما تخضعش للابتزاز العاطفي والصعبانيات والألوان البراقه والصوت العالي لأن الرحله شاقه ومتعبه وبعيده ومش هيكمل فيها غير الصادقين ما متتسندش على ايد مش موصوله بجسمك كلنا بلا استثناء بنمر بمشاكل وأزمات طاحنه وغربه وفقدان هويه وياس واحباط ونفاذ طاقه الفرق بين حد فاهم ده وحد مش فاهم إن الأول عنده استشراف وقدرة على التنبؤ بما يسوقه ربما قبل حدوثه وتقبله باعتباره الوجه الآخر للحياة عموما والتمن اللي لازم يدفعه للاستمرار في الانتفاع بمباهج الدنيا وأول ما ده بيحصل بيتبع بعض التكنيكات اللي من شأنها التخفيف عنه يخرج خروجة حلوة يأكل أكلة بيحبها يفضفض مع صديق يسافر يعتكف يقرأ قرآن يصلي يعيط يصرخ يكتب لكن التاني عايش طول الوقت حالة انكار كامله وعدم تصديق ان الحاجات له هو بالذات وان اكيد في حاجه غلط ودفه الكون هاتتعدل حالا اهو عشان خطر عيونه عشان كده الوقت لا يزيده إلا خساره يمكن التجربه والنضج والثقافه بيبقى ليهم عامل كبير في تحضرنا القبول ما لا بد من قبوله لكن دي مش ضمانه اكيد لو ما كناش احنا عايزين نكبر فعلاً ونفهم الدنيا ماشيه ازاي وعايزين نبقى احسن واللي لازم نفهمه ان ما فيش حد مضطهدنا ولا بيشتغل ضدنا فوق ما فيش حد مستقصدنا ومستنلنا غلطة الموضوع ابسط من كده واحنا مش بالاهميه الكبرى دي عشان الكون كله يحتشد لمضايقتنا بل ان اللي بيحصل لنا ممكن يكون اقل بكتير من اللي حصل لغيرنا لكن احساسنا بتضخم زواتنا هو اللي مصور لنا إنه مصيبة لم يرزق بها أحد في العالمين ورغبتنا في عيش دور المظلوم هي اللي مبهدلانا وموقفانا في طريق غلط مش راضين نتعتع منه حكمة العدد عيشها بحلوها ومرها وتقبل ما جرت به المقادير ما لكن ناضل وقاتل غير اللي تقدر تغيره وقبل اللي ما فيش منه مفر وبص لبعيد وحط أهداف وقتيه وأخرى بعيدة المدى وجرب وخوض واقع وقوم وتعور وخف وجرب تاني ومليون وتشقلب وهتها من شرقها لغربها وما تخافش والحد آخر لحظة في حياتك عافر من حقنا لما نزعل ناخد جنب ومحدش يسالنا مالنا ولا بينا إيه ولا يطقمس لو ما جاوبناش إحنا عارفين إن السؤال تقضية واجب ومن وراء القلب عموما يدينا وقتنا تماما لحد ما نتخفف ونفك ونقرر ازاي هنواجه العالم تاني وبأي وش ساعات الطاقة بتبقى نفدة للدرجة دي فعلا والواحد مش ناقص حتى حد يقول له سلام عليكم نهيك باننا مش ملزمين اصلا نفضل نضحك في وشكم 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع ولا نرضي في دورك طول الوقت ونحقق احلامكم في معرفة كل صغيرة وكبيرة في حياتنا ولا نكتم أحزاننا وصرعاتنا وأحباطنا ويأسنا عشان تقضوا وقت لطيف معنا في الواقع احنا مش مطلبين بأي حاجة خالص ولنتو كمان فبلش نعسف بعض ونبقى حمل وبليه. أو زي ما قال المثل خنفسة شفت ولادها على الحيط من منظر وخفف فأقم في الحال التي أقامك الله فيها وإن ساءت وخالفت مراد نفسك وضاقت عليك الأرض بما رحبت وبلغت الروح الحلقوم فلعلك إن جزعت ونفرت ورأيت لنفسك غير ما يرى فطلبت غيرها واستخدمت أسلحة مشروعة كالدعاء والإلحاح على المولى ولزوم باب الرجاء استجاب وأقامك في الحال التي طلبت ثم منعت الراحة فيها ورزقت الشقاء والمكابدة فالاختيار موجب لتحمل تبعاته وفرط التسليم، موجب لنوال نفحاته، احيانا تجد منحة من الله دون تعب أو سعي من جانبك، هذه ليست مصادفة ولا عبثة، إنما مكافأة تعب وسعي سابقين، لم يسفر عن شيء ساعتها أو على الأقل هذا ما ظننته وقتها، فالله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ولا يحرم الناس ثمرة عنائهم، ولا يرد دعاء محتاج، هو فقط سبحانه، يتخير الوقت المناسب للاستجابة لك، كي لا يفتنك، ولا يعطيك الغث فيما يدخر لك الثمين، فيؤخرك حتى تنغزك نفسك، وتظن به الظنون، وحتى تضيق عليك الأرض بما رحبت، ثم يرفع عن مطلوبك الحجاب ويكشف عنك غطاءك فإذا بصرك اليوم حديد وعيونك ممتلئة دموع شكر ويقين ومحبة وتفهم وعبودية وامتنان وتسليم بالروح والجسد والفؤاد لمن بيده جماع كل شيء وإليه المآل والمستقر الصبر صبران صبر المضطر المكره القانط رافض الحكم المعترض على القضاء وصبر البصير المطلع المدرك للحكمة وإن خفيت الواثق برحمه ربه وإن تأخرت فأما الأول فيحصل ثمرة الصبر وأما الثاني فيحصل ثمرة الصبر وثمرة الرضا وثمرة اليقين وثمرة التوكل وثمرة التسليم وثمرة الأمن في كنف الله فلا يضام له قلب ولا تجزع له روح بعدها ابدا من أكبر أسباب الزلازل والبراكين في العلاقات ان أحد الطرفين يمر بتجارب كتير قوي وضغوط واختبارات مش كلها اختيارية تغير حمضه النووي وطريق التفكير وانحيازاته وتعطيل كل الأضايا فيما الطرف الثاني خصوصا لو قعد في البيت أو ما بيحبش التجريب واتساب الخبرات أو منغلق ومنطوي بيقف عند مرحلة معينة وبيكتفي بيها وبيشوف إنه ليس في الإمكان أبدع مما كان وهي أيامه بتعدي وهنا بيبقى حرفياً في فرق في السرعات سيد الرئيس وفي الوقت اللي بنتصور فيه إننا بنجري في التراك نفسه هنوصل للنقطة عنها مع بعض بنبص وراء نلاقينا لوحدنا تماماً وكل افتراضاتنا إنه جاي اهو مسافه السكه بس بتروح هدر لاننا قيمناه غلط او حملناه فوق طاقته او ما فتحنالوش الباب اللي اتفتح لنا او كنا انانيين وفكرنا في نفسنا بس وما بذلناش مجهود اضافي عشانه الطرف الانضج بيقيس بمقاييس ثانيه وادوات عملية اكتر ومساحه خبرات أكبر ونهم للمعرفة والاكتشاف الطرف الثاني ما يعرفش عنها حاجه ولا مؤمن بجدواها ونتيجتها فمش بيعترف بيها وبدل ما يعتبرها علامة على التسع الرؤية بيتوجس منها خيفة ويحطها في بند التغيير السلبي اللي جاي ياخد منه مكتسباته أو يعيد صياغة وضع تعود عليه لسنين فبيقاوم بضراوة واحيانا بغباء عشان يرجع الأمور لما كانت عليه من عشر سنين مثلا التطور والتكيف والتاثير والتاثر سنة بشرية واللي ما بيتطورش الجماد والميت بس حتى النبات والحيوان بيطور اساليبه للتكيف مع مختلف البيئات أما الحي فلازم كل شوية يراجع اللي وصله ويفكر نفسه باللي محتاج يحققه وازاي ويحط نفسه تحت ضغط ويختبر مهارات جديدة ويضع خطة مرنة تستلهم كل المستجدات واتراعي في الوقت نفسه بشريته وضعفه وهشاشته اللي مش خافي على حد والطريق لإصلاح العلاقات عموما بيبدا من الاعتراف بوجود خلل ما احنا مش مبسوطين مع بعض بقينا بنقدي واجب ومش حاسين اننا مكفيين بعض احنا مشغولين بالعيال طول الوقت ونسينا اننا نفسنا لسه اصلا عيال وعايزين نجري ونتنطط ونجرب حاجات جديدة احنا ما عدناش شايفين بكرة ولا منتظرينه وهي ايامه بتعدي الخطوة التانية اننا نفتح المجالات قدام بعض نشارك حبايبنا في التفاصيل والخبايا والمخاوف والهموم والرغبات ونحاول بجهد حقيقي نصنع أرض مشتركة من أول وجديد بدل باشد بفعل السنين والروتين والقرب الشديد لدرجة أننا حفظنا بعض بالحرف الخطوة الثالثة الصبر الصبر الصبر, الصبر ما فيش حاجة بتحصل بين يوم وليلة وإحنا مش بنقدي واجب هنا إحنا بنخلق الحياة في جفنة وبنعيد ترتيب العالم حوالينا فزي ما صبرنا سنين على التجارب الفاشله والعلاقات المؤذيه والناس اللي ما متستاهلش نصبر شوية كمان على الحاجات الحقيقيه اللي بايدها تهبنا الخلاص والسكن وتوقفنا على بدايه طريق حقيقي ليه ثمره ونهايه محدده ومعروفه التجديد عموما والانفتاح بوابه احياء العلاقات الموشكه على الموت مع الواضع في الاعتبار ان هيبقى فيه اخفاقات من حين لاخر وعدم توافق ساعات وأعراض انسحاب وصدمة وغضب ومقاومة للتغيير وحنين لأن الإنسان عبد لما ألفه وأتأل حاجة على نفسه يجرب حاجة تحتمل الفشل والنجاح وتضع على المحك مع ذلك الجائزة كبيرة انك تلاقي السعاده الحقيقيه اللي يمكن بتدور عليها بره وهي قدام عينيك طول الوقت وإنك تعرف نفسك على ضوء جديد وتستجيب لأمر الله فيك بالخلافة في الأرض بدلتيه بني إسرائيل ده اللي عايشين فيه من يوم ما اتولدنا السعادة قطفها دانيه حقا لكن ما فيش حاجة من غير تمن والمحرومين هم اللي اقتنعوا إنها قدر ما بيتغيرش فيما هي قرار بناخده ونتحمل نتيجته للآخر وإلا بنفلته من بين ايدينا في لحظة حاسمة فيبقى ملك للظروف فتبيع وتشتري فينا برحتها خيارات الإنسان غالبا ما تكون محدودة بقصور رؤيته وقلة نظره لا في نفسها ومن استخدم غير نفسه في النظر إلى الأشياء رأى فيها جواهرها ونفذ إلى حقائقها ولمس عظمها دون لحمها فاتسعت الرؤية وضاقت العبارة وانبسطت مساحات الفعل مبلغتك في الإحساس بالسعادة لما تفعد الآخرين وعدم القدره على الاحساس بدل لوحدك مش عطاء ولا اثار ولا تضحيه انما انسحاق انت هش لدرجه انك خايف تفرح لوحدك فيكون ده تقصير منك في واجباتك او عندك يقين انك لا تستحق السعاده اصلا فبتسعد اللي حواليك وتختلس لك حته في الزحمة احنا نستحق السعادة على فكرة والله العظيم نستحقها عن جدارة ويقين وسبق الاصرار والترصد ولو ما فهمناش ده قبل فوات الأوان مفيش حاجة هتفرق معانا بعد كده الحق اللي باقي من روحك قبل ما يتشوه ويتبدد وتعلم تسعد نفسك ثم الآخرين نفسك ثم الآخرين أرجوك ولو منع الله المدد عن عبده بتقصيره في العبادة ونقوصه عن الطريق ومخالفته الدستور والعهد لما كان ربا وإنما تاجر يمنح مقابل ما يأخذ وييسر على قدر ما يستفيد ويقايض النعمة بالطاعة لكن الله يمنح العاصي والعابد المقترب والنافر المؤمن والجاحد المنتبه والغافل لأنه لا يبحث فينا عن طاعة المساق والمضطر والمأزوم وذي الحاجة والمكرى ومن لا حيله له إنما طاعة الراغ الحر. المدرك القانت الساعي الشغوف المريد المحب اللي خذلك وباعك هيعيش من غيرك مبسوط عادي على فكرة هيضحك ويغني ويرقص ويجيب لبس على الموضة ويحب ويتحب ويتجوز ويخلف ولا هيفتكرك ساعات والحنين ياخده وعينه الدمع ولا ضميره هيوجعه طول للليل ولا ربنا هينتئم منه ويورك فيك يوم كل دي كلاسيكيات يا جماعة من زمن لبيض والاسود ويوسف بك وهبي ومحمد عبد الحليم عبدالله اكبروا بقى واعملوا زيهم سيبوا الحاجات تمشي وتمر ارخوا ايديكم عن الوجع وخلوه يفارق بطلوا تتابعوا اخبارهم وتتورطوا في تفاصيل حياتهم هم مش صغيرين ولا هبل ولا يضحك عليهم هما عارفين كويس قوي هما اختاروا ايه وليه وكسبوا ايه وخسروا ايه الدور عليكم بقى تتعلموا الدرس وتنحازوا لمصلحتكم وتواربوا ابواب القلب شويه وتختاروا مرة واحده في حياتك صح آه والله مرة واحده بس صح بفتكر مواقف كتير كنت ببقى مضطر فيها أخرج عن طبيعة الهدية الخالية من الخبس والتنمر وتسقط الأخطاء والبعيدة كل البعد عن الروح القتالية وتحول لناب وسكين إذا ضرب فعشان يوجع وإذا عض فعشان يغور في اللحم ويعور ويمنع الكلاب من الولوغ في حقه أو تهميشه أو الاستهانة بمجهوده ومشروعه ما كانش التحول سهل أو بيتم بسلاسه دايما بس كان بيبقى ضروري لان البديل تعب نفسي مقول وهدر مجهود ووقت وإحساس بالدنية ممكن يخلي الواحد يقرر بمنتهى البساطة ينهي مشواره حالا ويقعد في البيت تاركا المساحة المعدوم الموهبة والحيسية والضباع والقردة والخنازير والقمل والبق عشان يأكلوا الجبنه لوحده والدرس الأهم اللي خرجت بيه من كل ده احنا حلوين قوي وجمدين او زي الفل وظروف المأندلة والبشر الكسر ما يقدحوش في مشوارنا ولا يقللوا من جدارتنا وأهليتنا للتصدر قيدة انموله ومهما كان الموج عالي ومش باين لها مرسة دلوقتي فالمرسة مش هيمشي ويسيبنا هيفضل هناك برضو مستنينا ومشتاق لخطوتنا عليه احنا صح ورغم أن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يبدي لك الله الأسباب ويكشف لك علة الحادثات كي لا تنشغل بالفعل عن الفاعل وبالنتيجة عن الآلية فتفوتك الحكمة وتتعلق بالظاهر دون الباطن وتعتقد في ذاتك قوة لا تملكها وتنسب الفضل لغير أهله فتهمل التوكل ويضل سعيك في الحياة الدنيا وأنت تحسب أنك تحسن صنعا لما بتتحرك مشاعرنا بجه حد فالحد ده بيتحمل جزء كبير منها حتى لو كنا موهومين فهو سبب كبير في الوهم ده سواء بقى عن سبق إصرار وترصد أو جهل أو غباء أو لعب أو هزار أو قلة خبرة أو غشمية المهم إنه مش ملاك يعني وعشان نرجع بني قدمين تاني ولو بنسبة ضئيلة لازم ننهي العلاقات المؤزية في حياتنا الموصل الطاقة والمحبطة واللي ملهاش إطار ولا جدول زمني ولا خطة ولا نقطة نهاية بين على مد البصر ونقول اللي غلطوا فينا إنهم غلطوا فينا وقزونا وانتهكونا ونزعوا من قلوبنا الإحساس والرضا باللي جاي وإن أيا كانت المنافع اللي حصلوها مننا فحياتنا المفروض كانت تبقى أهم، ومشاعرنا اولى انهم يحافظوا عليها ويحترموها، لأن كل يوم بيعدي واحنا ساكتين وعاملين فيها متحضرين، وكتمين رغباتنا وبندعي ان كله تمام، حيفضل الصديد ينز في قلوبنا، والكلام اللي ما قلناهوش والمواقف اللي ما خدناهاش، تهدم أمنا النفسي وتنحر فرصنا في حياة سوية، لهم أنهم وهذا تضحياتكم عشانهم، وطمسوا سنين كتير جايه من عمركوا وقبلوا المواد والرحمة بذهنيات قتل محترفين، معاتش بيأثر فيهم مرأة الموت والدم، وأنكم كنتم تستحقوا نهايات أكتر رحمة من كده، ولولهم أنكم هتتخطوهم، لأنهم ما يستهلوش ياخدوا من عمركم أكتر من اللي خدوه، لكن مش هتنسوا وضعاتهم، وان الدائرة بتلف دلوقتي، والسهم اللي اغتال احلامكم على اخوانك بيتجهز عشان يشق طريقه لحبه قلوبهم بس المره دي لا هتجروا عليهم ولا هتشيلوا عنهم ولا هتسندوهم وهم بيقعوا فأسفل سافلين عندما تحب احدا تقول له انت في عيني اي انك ستكون دائما المراقبه له والعون وتفريج همه ما استطعت ومراعاه ما يحتاج إليه ومؤازرته في كل حين فما أمام العين لا يغيب عن القلب وما في القلب لا تغفل عنه العين لذا يرتجف قلبي كلما قرأت قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فغاية سعي أغلبنا أن يكون بعين أحد ليملك الدنيا ويحوز متعتها المطلقة ويتحقق ويعبر للضفة الأخرى من السعادة وذلك جهد الأغيار وبشر الحياة الواحدة جهد المحرومين والمنقطعين والخائفين أما الطامعون في الملكوت ونوال جميع الحيوات الرابضون تحت عرش القدرة الراكبون أجسادهم سفينة وقلوبهم مطية فلا تشغلهم سوى عيون الله إبليس خالف الرضا الإلهية بعصيانه فالله ليس راضيا عن تمرده ولا سعيدا به لكنه لم يخالف المشيئة الإلهية فلو شاء الله له السجود لسجد جبرا وكذلك نحن عندما نخطئ نخالف الرضا الإلهي لكننا لا نتجاوز سياج المشيئة وحولها وقوتها إنما في أعمق نقطة بأرواحنا نتعلق بها أن تنتشلنا وتقيمنا مرة أخرى على طريق الرضا عندما يأذن صاحبها ويفتح الباب ولعل النعمة تأتيك في ثوب النقمة فإن تعلقت بالظاهر وغفل قلبك عن الباطن حق عليك الظاهر وإن فوضت وارتضيت وخرجت منك إليه سرت بقدميه ورأيت بعينيه وانكشف لك الباطن فحق عليك الباطن المحنة قدر ينضج القلب فيها بالمكابدة ويصمد بالتفويض وينجو بالتسليم ويخرج باليقين ويستقيم على الطريقة برؤية الرحمة في باطن العذاب والجمال في عمق القبح والنوال في عين المنع لأن الأسباب كلها وإن اختلف ظاهرها باطنها الله معنى ألا بذكر الله تطمئن القلوب أنك إذا ذكرته في خلوة أو ملأ في شدة أو رخاء طمعا أو رهب ذكرت سبحانه بأحسن مما ذكرته وأثنى عليك بخير مما أثنيت عليه ثم وضع لك القبول في قلوب عباده واجرى محبتك بينهم فهموا في قضاء حاجتك وتفريج همك فيطمئن قلبك المشاعر كل المشاعر بتتقلب وتتغير لاسباب تافهه واسباب عظيمه ولو ما حرصناها الصح وخلينا بالنا منها طول الوقت ومديناها باسباب البقاء اعتى الاحاسيس واشدها اشتعالا هيخمد ويموع ويمكن يتحول للنقيض بشكل غير مفهوم ومفاجئ تماما مش شرط تتاثر مش شرط تغلط بالعكس ممكن تكون بتعمل كل اللي عليك فعلا لكن هي دي سنة الحياة القلوب اللي بين اصبعين من أصابع الرحمن الابتلاء والمحنة السقل والبري اللي بيحضرك لمرحلة تانية ممكن تكون مهمة جدا وممكن تكون تافهة جدا فكل الحالات لازم تكمل التوقف طرف لا نملكه لانسحاب حلم لا يمكن تحقيقه لابد أن يظل المطور دائرا وإطارات السيارة تنهى بالطريق الطويل الذي يمتد على المدى دون أن نعرف متى يمكن أن نتوقف وأين وكيف في العادة الأزمات حرفيا بتبهدلك وتخليك تحس بعدم الأمان والحيرة والتردد والألم والتوهان واللا جدوى وطول المسير والقرف من كل حاجة حتى إنجازاتك اللي تعبت وشقيت عشانها وكده كده هتنتهي بتكتشف إنها خدتك لمناطق ما كنتش متصور إنك ممكن توصل لها. وخرجت منك إنسان جديد يمكن تستغربه لكن هتحبه وهتتعود تعتمد عليه بعد كده على طول ولما تيجي الأزمة التانية هتبقى كبرت شوية ورجليك ثبتت أكتر على الأرض وقادر تشوف أفضل وأبعد حبوا أزمتكم لأنها اكتر حاجة بتخدمكم في الدنيا دي كلها معظم احلامنا بتموت عشان الناس هتقول علينا إيه وعشان ما يصحش وعشان عيب وحرام وعشان ماما ممكن تزعل وبابا يقفش وطان تاخد موقف وعشان تربينا نفكر في الخطوة وخطوة الخطوة وخطوة خطوة الخطوة قبل ما نعملها وعشان عايزين نكسب بس ومش مستعدين نتحمل الخسارة وعشان بنحب الأمان وبنكره الخطر حتى لو كان هو الوسيلة الوحيدة للوصول لللي احنا عايزينه وعشان اتعلمنا نتفرج على الحياة بس مش نعيشها مع اننا في النهاية بشر مش ملايكه ولا قدسين ولا سوبر هيروز بنضعف ونشتهي ونخون ونكذب والنافق وقلبنا بيتصرف ضد إرادتنا ساعات وغرست البقاء جوانا بتتغلب على القيم والمثل العليا أحيانا لو ربنا كان عايز ناس ما بتغلطش وما بتقومش من على سجاده الصلاه ناس انقيه ومثاليين زي الكتاب ما بيقول كان خلقهم ربنا منزلنا بالاوبشن ده عشان عايزه فينا وحبيبنا كده وعشان تفضل العلاقه بيننا وبينه رايح جاي خطا ومغفره ثواب وعقاب وصل وانقطاع ربنا مش زعلان مننا ولا واقف لنا على الوحدة قد البشر اللي حوالينا زعلانين مننا ومستنيين لنا غلطه ازمات الحياه عموما فرصه مثاليه جدا للنضج وتطوير استجاباتنا واختبار مكتسباتنا واعاده فرز خياراتنا ومغادره برج العشم العاجي والنزول الى ارض الواقع ومعرفه مدى ما وصلنا اليه من قوة او ضعف من تكيف أو انزواء ووحشه وايه اللي محتاجين نشتغل عليه اكتر الفترة اللي جايه مؤسس علم النفس التحليلي السويسري كارل يونغ بيقول إننا جميعاً لدينا ما يسمى بالظل وهو أفكارنا ومشاعرنا ومفاهيمنا المكبوتة اللي مش قادرين أو مش عايزين نعترف بيها ونتعامل معها لحد ما بتيجي الأزمات عشان تخلينا مضطرين نواجهها ونتعرف عن قرب إلى هذا الظل الخفي وده من شأن يجعلنا اكثر إنسانية ونضجا في إدراك ما نتشارك فيه جميعا في هذا العالم ويمدنا بتفسير ربما ما خطرتش على بالنا قبل كده للعديد من الأشياء الجانب السلب الأكثر وجعا للأزمات انها بتوقع ناس كتير من نظرك وبتضطرك تغير خارطة تعاملاتك وترتيب الناس على مقياس من واحد لألف في قلبك والبدء من جديد في كتير من الطرق والعلاقات اللي كنت فاكر أمرها محسوم لكنها سلبية إيجابية إنجاز التعبير لأنها بتخليك تشيل من على قلبك وتفرز وتنحاز وتقيم على نور أهم شيء خلال أي أزمة تمر بيها أو محنة أو ابتلاء ان يبقى لك ثقبك الخاص شباكك اللي بتطلع تبص منه على كل شيء من فوق فتتعالى على الحدث الجاري وما تتوردش فيه كليا ويستلبك ويخليك عنصر من عناصره وفي كل قل الحمد لله كل ما علاقه في حياتي تنتهي على غير توقع أو شخص يخزل دون انتظار أتذكر قول الله لسيدنا نوح عن ابنه إنه عمل غير صالح وأقول في نفسي إنه شخص أو علاقة غير صالح أو غير صالحة ولعل الاستمرار فيها كان قد أورثني الكفر بكل شيء وسلب مني أكثر مما أفأ علي فالحمد لله على ما أعطى والحمد لله على ما أخذ من التقنيات النفسيه الناجعه في تخفيف هزيم الماضي وذكرياته السيئه اطفاء معنى جديد عليها ووضعها في سياق مختلف وربطها بملامح أكتر اكثر ايجابيه ورؤيه النعمه اللي اختفت بين طيات فيها فتجربة الحب الفاشل اللي مريت بيها مثلا رغم وجعها أثبتت لك قدرتك على الحب والعطاء والفناء في الآخر وانكار ذاتك لاسعاد الطرف الثاني ومنحتك ايام طيبه وحنينة وانتهقها بصرف النظر عن التفاصيل حرارك من قيود المسؤولية ومنحك فرصة جديدة للانطلاق ودخول تجارب تانية ممكن تكون أكثر مناسبة ليك وتوافقا مع ظروفك والوظيفة اللي اضطرت تسيبها غصب عنك رغم قسوة التجربة خلتك تدرك قدرتك على تحمل المسؤولية والعمل ضمن فريق ووضع أهداف قابلة للقياس والتحقيق ودلوقتي عندك فرصة للبدء من جديد مستفيداً من كل الخبرات اللي حصلتها واللي هتفرق معك جداً في اللي جاي وهتبقى مساحاتك مفتوحة اكتر وشهيتك أكبر للمخاطرة وتجربة حاجات يمكن ما كنتش واخد بالك منها وانت آمن في شغلانتك قبل كده والشخص اللي كشف لك في الوقت نفسه قدرتك على تحمل الألم واجتياز المحنة واختبار مسلماتك ومنظومتك القيميه والبحث عن بدائل ومحطات تانية لتجاوز العوز والوحدة وإعادة تعديل بروتوكولاتك لتحديد اللي يستحق إدخل حياتك من عدمه وأغلق دائرة الشك والإحساس بالزنب اللي كنت عايشها وحالة التشوش بخصوص قدرتك في الحكم على الأشخاص وبالطريقة نفسها أي تجربة مر بيها مهما كانت مأسوية وغير متوقعة أو قبل للتصديق بتحمل فأعمقها عبرة أو درس أو علامة ما أو بداية طريق مختلف وباكتشاف الحقيقة دي والإيمان بيها هتتغير الصورة الزهنية للماضي في اعماقنا روايدا وتعاد برمجه أدمغتنا بالكود الجديد اللي وضعناه للحدث بعد تحليله منطقيا واستبعاد الصعبانيات والجوانب السلبية منه وتأشير صورة الضحية اللي بلا حول ولا قوة اللي بيحلو أغلبنا ارتدائها وصولا لتحويل الماضي من ايد ذات مخالب مثبته في هدومنا وبتشدنا الورب كل قوه وتزدري محاولاتنا المستقبلية للقفز فوق الألم إلى لحظه التنوير فرقة في السيناريو ومخزن خبرات لبكرة وإضاءة مركزة على جوهر شخصياتنا وحقيقة معدننا الداخليه وطاقتنا الكامنه لا تحسبن رقصي بينكم طربا فالطير يرقص مذبوحا من الألم وليه يرقص أصلا يا حبيبي سعة الألم ما يقول اه يصرخ يخربش يعض ايد اللي بيذبحوه يزق بجناحه قدام يمكن يفلت لكن راسه ده اللي مطمع فيه الناس طول الوقت ومخليهم يذبحوه عشان يتفرجوا عليه ويطفوا السجاير في جسمه عشان يتسل يقضوا وقت لطيف ومرح لكن لو قام لطش للكل ده خريشه في عينيهم وارامهم بمنقاره في حبه قلبهم ومسك السكينه مرة وذبح حد فيهم أو عوره هيبطلوا ضحك والله العظيم وطرب وفرج عليه وإفهاد وهيعملوله ألف حسام ويقفوله انتباه لما يعدي قدامهم احنا بنجيب أخيرنا بسرعة عشان بنحمل نفسنا في قطاقتها نضحك في وش اللي بنكرهه نخرج مع اللي ما بنحبهوش نشتغل في مكان مش طايقينه نكمل في قصة عارفين نهايتها كويس نعرف بني أدمين مؤذيين لينا بجد وبيبخ وطاقة سلبية في وشوشنا نأجل العمل اللي بنحبه لحد ما يبوز وما يبقلوش طعم ندي اللي حوالينا الحق في انتقادنا وتبكتنا نعلق نفسنا بأشخاص أو حاجات أو علاقات واسقين تماما إنها مش لينا وبعدين نشتكي ليه يا رب عملت فينا كده؟ مش ربنا اللي عمل حضرتك ده غبأنا وغرورنا اللي بيخلينا نعمل نفس الحاجات كل مرة ونتوقع نهايات مختلفة اكثر دايره المعتاد واعمل اللي انت عايزه دلوقتي حالا أرجوك لو عندك كباية مليانه ميه اسنه هتفضل ريحتها وطعمها في منتهى سوء. لحد ما تصب فيها ميه جاريه من جديد فتحصل عمليه ازاحه واحلال وتبديل الميه العاطنه تروح وتفضل الميه الحلوة اللي تصلح للشرب والري قلبك هو الكباية والميه الاسنه التجارب المؤذيه والناس الغلط اللي بتصر تحتفظ بيهم في نطاقك لحد ما عمرك كله يعطن وتتوقف عن الرغبة في الحياة والحل هو هو الازاحه والاحلال والابدال يفتح صوابعك وخلي اللي لازم يمشي يمشي ما تتشبثش بهوى وما تعبدش خيال ماتا اعرف ناس حقيقيه ادخل تجارب بجد تليق بيك وتليق بيها ما تخافش من الوحده ومن الفراق، وخاف من استعذاب الدموع والسبات على الوجع عافر وعافر وعافر لحد ما تملك بيتك مية إذيان كلما فكرت في كل الفرص التي أضعتها لأنني كنت أنتظر ما هو أروع منها كل الأشخاص الذين فارقتهم لأنني كنت أؤمن بأحقيتي في من هو أفضل كل الساعات التي أنفقتها في القلق لأنني كنت أتوقع أن يحدث فيها ما يكدر عيشي أتأكد أن الإنسان أكبر عدو لنفسه يصنع الأوهام ويسجد لها يحفر الحفرة بيديه ويسقط فيها يرى سبل النجاة ويتغافل عنها يريد السعادة والتحقق ظهريا فيما أنه في أعماقه يعشق المظلومية ويتمنى أن يظل ضحية للأبد انت مش نكدي دي أنت بس عايز اللي يكتشف طريقتك في الفرح في مشاكل مش محتاجة دكتور نفسي او مساعدة صديق او قريب لحلها مع ذلك بنجري عليهم ونفوضهم في أخذ الخطوة دي لمجرد اننا ما نتحملش مسؤولية حاجة ولا ندفع تمن قرار خدناه بنفسنا. ولو فشلنا نلاقي شماعه جاهزة نعلق عليها اللحظة وغالبا بتبقى هي دي المشكلة الرئيسية اللي عايزه حل مش الحاجة اللي دفعتنا للاستعانة بالغير النفس البشرية مراوغه وبتخاف من تغيير وضعها ومفارقه اللي اتعودت عليه حتى لو مضر عشان كده طول الوقت بتستخبى وراء قنعة وتطلع حاجاتها مشية وأقل أهمية في الوجهة عشان نتشغل بيها ونفرح لما نتعامل معاها وما نسعاش للتغيير الجزري. وهنا. يبرز دور الوعي، وعينا بطبيعة مشكلتنا، وتعبنا من شلها فوق ظهرنا، ورغبتنا في مواجهتها والتخفف منها، وحجم الألم والانكسار اللي عنينا منه، وده حرفيا نص العلاج، واللي باقي هيبقى مجرد اتباع بروتوكولات معينة ومعروفة للوصول من النقطة ألف للنقطة به. النفسية لا تعوض بثمن، البال والنفس المطمئن كنز. يستحق السعي لنواله مهما كانت الصعوبات والتحديات المطلوبة لما توصل هناك هتعرف قيمة اللي عملته وقد ايه كنت مضيع على نفسك فرص مستحقه للسعادة بسبب أوهام ملهاش وجود غير في مخك نفسك تستحق ما تجيش على نفسك طول الوقت عشان حد مش حاسس بيك على أمل إنه يحس مش هيحس ما على مشاريب حد بيبصلك على انك مرحلة في حياته مش مستقر، يمكن يغير وجهة نظره فيك، مش هيغير، ما تشيلش القفة من مع حد مش هيعرفها لك تاني بعدها، يمكن يقدر، مش هيقدر، هي حياة واحدة بس، فما فيش أي داع تبقشش بيها على حد غير نفسك. التغيرات الكبيرة في شخصيتك أو الانقلاب العنيف في علامك وتصرفاتك وطباعك كسر الحدود والعادات والتقاليد اللي بيحصل من حين لآخر بسبب صدمة أو تجربة مريرة أو نضج أو ضغط مجتمعي أو احتياج بيبدو لمن حولك احيانا مخيف وغير عادل ومهدد لأمانهم الشخصي ومنذر بتقليده من زويهم وبناء عليه ممكن يعيد ترتيب وجودك أو عدمه حياتهم على خط الأهمية من أول وجديد لكن أي كانت الخسائر المبدئية والضغوط اللي بتمارس عليك عشان تفضل سادر مع القطيع والنعم اللي بيلوح بالحرمان منها كمل وهتبقى يقينا احسن لأنك حتى لو خايف ومتلخبط ومش واثق تماما من خطوتك اللي جاية دلوقتي بتكون أقرب لنفسك الحقيقية اللي كانت تيها منك وكل شوية ضربة أو تجربة هتلاقي المزيد من نفسك الأصلية زي البازل كده لحد ما تجمع نفسك كلها في حضنك في النهاية وتكمل معاها عن اقتناع السيد المسيح بيقول كن في هذا العالم ولكن ليس منه والإمام علي بيقول كن في الدنيا كعابر سبيل يعني استمتع بالأشياء لكن ما تتورطش فيها لدرجة ان غيابها يوجعك ويقلل سعادتك ويوقفك ويغير وجهة نظرك في الحياة عيش بس ما تنغمسش ما تدورش على الكمال أو الأبد أو القيمة المطلقة اتقن المشاركة لا الحياذة الوقوف على الحافة لا السقوط في قرارة البئر في النهاية كلنا مراحل في حياة بعض والدنيا نفسها مرحلة في رحلة الدايمومة ولو دام شيء للقابلنا ما كانش وصل لنا فاسكن تدليل الذات ومكافئتها ثقافة غيب عن أغلب المصريين المربوطين في ساقية الحياة اليومية من صباحية ربنا لحد آخر الليل عشان كده طاقتهم بتنفت سريعا وبتيجي عليهم لحظة بيقعوا وما يقدروش يكملوا في حين إن حاجات بسيطة جدا ممكن تشحن البطارية من تاني وتزقنا كم متر لقدام جلسة مساج خروج على ظهر مركب او في حضره الطبيعه البكر عشا لوحدك في مكان بتحبه مع شوية مزيته دخول سينما سشن يوجا طبق فول بالزيت الحار من على العربية وتحبس بكوبايه شاي بالنعناع شراء طقم عاجبك التمشيه على النيل حفله غناء او زياره الاوبرا والمتاحف اللي في كل شبر في مصر رحله الدهب تسلق جبل موسى سنوركلينج لو بصيت لها هتلاقيها حاجات بسيطة مش هتضلعك قوي يعني ولا هتخليك تشحت لو حطيتها في الاعتبار وعملتها مرة كل شهر ولا شهرين ومع ذلك فأثارها حقيقي هايل وعظيم ومجدد اعتبر نفسك صديق عزيز طالب منك خدمة يا أخي أو حبيب أصدق في مصلحة واستجيب ليها من حين لآخر اتجنن افقد السيطرة غامر جدد خلاياك وافتح مساحات تخرج الطاقة السلبية وتهبك السلام النفسي طول الاحتكاك بالحياه والكبد والجري بالمشوار وشيل الهم والتفكير 24 ساعه سبع ايام في الأسبوع بيفكك الماده اللاصقه اللي بتلضم جسمك بروحك بطاقتك بحلويتك وبيفرغك فجاه من الرغبة في التحرك خطوه واحده لقدام احنا عمر ما كانت مشكلتنا الاساسيه قله الفلوس مع انها مشكله كبيره طبعا لكن اننا ما بنعرفش نفصل ما بنعرفش ننبسط حتى لما بتجلنا الفرصة مش مستحيل الوصول للسعادة على فكره وما هياش مكتوبة بالحبر السري ولا باسم ناس عن الناس ولا لازم نبذل مجهود خرافي عشان تبقى من نصبنا السر ممكن تلخيصه في كلمة واحدة بس الرضا الرضا باللي اتحقق من الرحلة ايا كان والرضا باللي جاي ايا كان برضو والتسليم بأننا نستحق اللي وصلنا له بمعنى انك تقبل اللي صار مش ما تبقاش طموح لا اتشقلب وكافح وذاكر واشتغل وتعب وحاول تطول النجوم لكن ايا كان اللي هترسى عليه في النهايه ارضى بيه وابدا من تاني عافر مع حلم جديد وهكذا وبعيد عن غرورنا الشخصي اننا برنسات ما بنغلطش واحسن ناس في الكوكب وان الاخرين هم اللي اغبياء وما يستحقوناش واننا جينا الزمن ده غلط وخساره في مجر الضرب التبانة في مساحة وهية جدا من الصدق مع الزاد بتقول اننا عارفين كويس إحنا عملنا إيه وإيه اخطائنا وإيه اللي ما كانش صح وإيه اللي ما كانش لازم نعمله عشان ما نوصلش للمقطة دي ومنطحت كل شيء واستعاده ذكريات الهزيمة كل شوية والدي والخنقه والخناق مع نفسنا ومع الكون ومحاولة أحياء الموتة والعلاقات منتهيه الصلاحيه او اخد جنب ورفع ايدينا عن الحياة والانعزال التام مفيش هيوصلنا لأي لاي حاجه والله هيغير شيء انما النظر بعين الرضا والتسليم لكل اللي فات هيغير لانك بكده بتقر بالمسؤوليه وبتعترف بالتأصير وبتحط عتبه ثابته تحت رجلك تبدا من عليها نقطه ومن أول السطر وفي السطر الجديد ما تكررش اخطاء ما تمشيش نفس الخطوات وتتوقع نهايات مختلفة، ما تمسكش في نفس الأشخاص الغلط، وما تفتحش الباب للتجارب نفسها إلا قسمت ظهرك، ما تفضلش حد ما يستحقش على نفسك، ما تعملش حاجة مش مقتنع بيها، وبطل تتفرج على الحياة وبينك وبينها ازاز ضخم من خيالاتك وأوهامك وأمنياتك، وعيش، عيش بقى يا أخي، أبوس أي حتى فيك، عيش، دايما خلي بينك وبين الحياة طبقة عزلة عشان تقلل الاحتكاك اللي بيؤدي للتآكل أصحابك المزيكا اللي بتحبها مشروعك حلمك كتابتك اوعى تفكر تواجهها راجل راجل الحياة مش راجل ولا ست الحياة قوادة عادة ما بنحسش بالفانيلا الداخلية غير وإحنا بنلبسها أو بنقلعها بس لكن غير كده جسمك بيتعود على ما لمسها ويألفها فما بيها وبيتجاهلها زي ما قال مصطفى محمود ونفس الحكاية مع الناس طول مقامك بينهم وإيه على طول ووجودك تحت الطلب بيخليهم يفقدوا احساسهم بيك وبأهميتك ودورك في حياتهم ومع الوقت ممكن بسهولة جدا ينسوا إيه اللي خلاهم يحبوك من البداية أو الفارق بين وجودك وعدمك ما تبقاش لمؤخذة فانيلا ضعفك من حين لآخر عياطك أزمتك تخلي الآخرين عنك خوفك اكتئابك عصاراتك غياب اليقين موت الأحلام احتياجك لحضن لكتف تسند عليها للبوح والفضفضة والشكوى للدبدبه برجليك والسريخ والشتيمة للأعادل وحدك ما يتناقتش أبدا مع انك قوي انت قوي جدا لكن إنسان ما تخافش في تجارب لو عديت منها حي مهما كنت مسخن بالجراح وغرقان في الدموع ما فيش حاجة هتأثر فيك بعدها ولا حد هيفرق معاك اعترف بعيوبك وبروزها قبل ما حد يعيرك بيها ويعتبرها نقطة ضعف وينفذ ليك من خلالها واعتبرها منحة مش محنة لأنها كده فعلا لما جيت القاهرة بعضهم كان بيبصلي بتعالي ويستغرب من لهجتي فكنت أضحك في وشه بابتسامه صفرة وقل له أصلي قرى وسازج بهرته أضواء المدينة وما كان حد يبقى عايز يضايقني ويرمي افيه على عيني الحولة كنت ارزعه كلمة تقيله ولما يبصلي بدهشة أقول له <تصفيق> هي جاد فيك انا كنت قصد اللي جنبك اصلا نحول زي ما أنت عارف ولما كنت بتعلم انجليزي واتكلم مع مصريين ويتريقوا على الاكسنت بتاعتي اكمل عادي بمنتهى الثقه وصدر لهم الطرشه ودلوقتي بترجم مواقع كامله وبكسب فلوس من الشغلانه دي وهما لسه بياخدوا كورسات في معهد القوات المسلحه الاخرين مهمتهم في الحياة احباطك ومهمتك انك تقاومهم وتطلع فوقهم وتثبت احقيتك وجدارتك بالحياة وأقول لك حاجة أخيرة الحياة مش هيبقى لها طعم من غير ولاد الجزمة اللي بنقابلهم فيها دول احسسنا بالاستعجال للوصول لآخر الحاجات وخفنا من عدم تكرار الفرص واعتقدنا الظالم في نفسنا اننا مش هنبقى أهل ليها تاني بيخلينا نتصرف بغباء مفرط وتسرع مقيت فنضيع كل شيء ونخسر بلا رجعة السمار اللي كانت على وشك الوقوع بين ايدينا افهم او مت دقة الساعة ما بترحمش بتقول كله بيخلص بس بتيجي بعدها دقة تانية بتقول ان لسه في اكتر في طريقه لينا الوقت اللي بيعدي بيتخصم من العقد بيتخصم من العقد بس بيزود خبرتك عموما بالبنود والحالات والعقود اللي بعده وبيقربك من الفهم الكامل لنفسك واللي حواليك بالتجربة مش بالظن والخيال نفس منطق التراب اللي بينقص من الحفرة لما بنشيله آه بينقص بس بيزود عمقها وبيخليها جاهزة للقيام بدورها اللي ربنا خلقه لها ولا يلبث العائذ بجناب ربه في الملمات أن يفوز باحدى الحسنيين إما تفريج القرب وإما التفويض بالقوة لتحمله أوقفني في المحبة وقال لي إذا طرقت ولم يفتح لك فامكث وإذا ناديت ولم يؤبه لك فرابط وإذا عملت ولم يرى لك أثر فثابر إنما هو صبر يوم أو بعض يوم حتى يفتح وتنادى وترى فتسكن كل ما نمر به الآن سبق أن رأيناه قبلا في ظروف مختلفة واشكال مغايرة ولو كنا بالرهافة الكافية لإدراك ذلك فلن يفاجئنا شيء في الحياة مجددا ولن يعود للمصائب أو النعم أي تأثير علينا سنكون كمن ذاق طعما مرة في غابر الزمان فأصبح قادرا على تمييزه كلما مر تحت ضرسه ولو تخفى في ألف صنف زي ما عندنا كراكيب زحمة بيوتنا ومحتله مساحات من الفراغ إحنا اولى بيها في كراكيب تانية أخطر جوانا علاقات ملهاش لازمة شغل لازم يخلص مواقف لازم تتحسم كلام لازم يتقال وعود لازم تتنفذ حاجات لازم نتعلمها مشاوير لازم تتعامل مشاعر لازم يتحطلها حدود وكل ما بنأجل التخلص منها بتحتل مساحة أكبر وتخلينا أبطأ في رد الفعل وأكثر تسامحاً مع الفوضى ووهناً في تحقيق احلامنا ومعرفة السكة اللي لازم نمشي فيها وصولا للوقوف محل سر وإفساح المجال لكراكيب أكثر والخوف ليجي يوم تحتاج الكراكيب مساحة اكبر وأكبر فتطردنا بلا تردد من أنفسنا وتفضل هي لوحدها إشارة ودليل على إن كان في زمان بني أدمين هنا لكن هزمتهم عبادة الكراكيب الأمل بيقدر يعيش جوانا طول الوقت رغم كل احباطاتنا والشواهد الواقعية على استحال التحققه لأنه من نفس مدة الروح المتعالية على أحكام البلا والتفسخ والتحول والمنطق والزمن التي تجري على الأجساد وهو ده الميكانيزم اللي هيأوا ربنا سبحانه لينا لعبور الشدائد والمحن وتحمل وطئتها الشديدة وقرعها العنيف والكرس بتحل لما بيحصل أي خلل لجهاز الأمل فيعتل ويتوقف مؤديا لفرط الالتصاق بالواقع وعدم القدر على رؤية ما هو أبعد منه وصولا لوضع الروح قصرا تحت مقصلة الجسم فيجري عليها ما يجري عليه من هرم وعجز وانحلال لكن مادة الروح غير المعده لذلك ولا المستوعبه له بتعطب أسرع وأعمق وصولا لتدميرها تماما وخروجها من الخدمة حتى لو ظل عائلها اللي هو الجسم على قيد الحياة فما تقطعوش كل الحبال وما تسدوش كل المنافذ وما تهدوش كل السراديب والطرق الخلفية فما أضيق العيشة لولا فسحة الأمل لا نصايحك هتفيدك في حاجه ولا نصايحك هتفيدني. لان كل واحد لظروفه وحساباته ونشأته واحلامه ودماغه وحيله الدفاعيه ومهما نحاول نتقمص ادوار بعض مش هنقدر كل واحد كون قائم بذاته ولو التقينا في بعض المدارات ممكن نلهم بعض نشجع بعض ننور لبعض لحظات معينة لكن ما فيش تجربه بتستنسخ ولا حاله بيعاد انتاجها فنوفر على بعض الهري والهري المضاد ونقلع طوب ابو العريف والعالم ببواطن الأمور وننزل على الأرض شوية ونخض تجربنا بنفسنا ولنفسنا الذي تغير لم يكن أصليا والذي قل كانت زيادته عيرة والذي ركب الموجة كان عابر سبيل والذي استسلم خلق كمطية والذي انفض واختفى وتبخر وذاب لم يكن إلا خيالا صنعه احتياجنا بعض الناس بتخاف من انطلاقك وحريتك وحبك للحياة واستعابك للآخر وتقبل المختلف عنك وسعادتك وانت بتجرب حاجات جديدة او بتعمل حاجة مجنونة لانك بتهدلهم سلامهم الداخلي وتصالحهم مع عجزهم وعدم قدرتهم على الحركة لقدام وبتثبت لهم ان الاحلام بتتحقق عادي والدنيا ممكن تبقى حلوه فعلا بشوية تعب وأنهم ما كانوش مضطرين للتنازلات الفادحة اللي قدموها فبيحاولوا يعملوا دوشة ويعلوا صوتهم ويشاوروا لك على كل التجارب الفشلة عشان تتعز ويسفهوا منك ويشفطوا حماسك ويشدوك لورا معاهم املا في أنكم كلكم تبقوا زي بعض في النهاية زي طالب فاشل مش عارف يحل الامتحان ده قبل شاومنج طبعا فبيعمل دوشة في اللجنة يتكلم بسرعه ويتنطط ويصرخ بصوت عالي ويشاور في كل الاتجاهات وعايز رئيس اللجنه والمراقب العام واللي الامتحان ووزير التربيه والتعليم نفسه لانه لو ما عملش كده وصقت بينما حد جاب الدرجه النهائيه منظره هيبقى وحش قوي وهيتكشف لكن لما يعمل دوشه هيحرض الفشله اللي زيه يكشفوا عن نفسهم ويبداوا يبصوا سمومهم معاه ويمكن يشكلوا ضغط يوصل لفوق فالامتحان يعاد النظر فيه او اضعف في الايمان لما النتيجة تطلع يمصم ويقول ويقولك الامتحان كان صعب موت حتى اسال اللجنة كلها حكمة العدد حل اسئلتك لوحدك وملكش دعوة بالدوشة اللي حواليك في اللجنة وانت جوا الثقب الاسود للعلاقة الجائرة بتعتقد لوهلة انك فقدت حواسك الخمس ومش هتستعيدها تاني أبدا لكن بمجرد ما بتخرج من أكفانك بتلمس النور وتشوف الروايح وتشم الحياة وتبصر كل حاجة بحجمها الطبيعي زي اللي جوه الأسانصير بتيجي عليه لحظة ما يبقاش عارف هو بيطلع ولا بينزل لحد ما يلاقي عتبة ثابته بره يقيس عليها دور على العتبة الثابته في حياتك اللي تبين لك انت طالع ولا نازل مع الوقت بتكتشف إن اللي بيلوموك على أي حاجة بتعملها مش قادرين يعملوها أو خايفين أو ما يقدروش يتحملوا تبعاتها أو لسه متعلقين بأسطار التقاليد البالية وبيحافظوا على مكتسبات في الغالب عمرهم ما هيستخدموها وبدل ما يفهموا ان العمر أقصر من حرتهم وترددهم وتأجيلهم حياتهم بيحاولوا باستماتة يخلوك زيهم نسخة هيك الخارجي بلا إرادة داخلية مسخ مستخدمين في ذلك أسلحتهم الثقيلة والخفيفة الدين العرف الظروف العادات، السن الشكل الاجتماعي بلا بلا بلا بلا لكن عمرهم ما بيقدموا حل المشاكل ولا بيجاوبوا اسئلتك ولا بيقدروا ظروفك ولا بيتفهموا احتياجاتك وإذا كان ملعون أبو الناس العزاز فما بالك باللي مش عزاز اصلا سيبك منهم كمل، ثم ندرك أن القوة ليست في التمسك إنما في التخلي الباب بيبقى مأفول ومتربس وعليه عن كبوت من الناحية اللي انت واقف عندها لكن من الناحية التانية اللي عينك مش شايفاها في شرف بيتكون ببطء لو قنطت وقدرت ظهرك وشددت الرحال لسواه فاتك الخلاص وانغلقت دائرة القضاء ولو صبرت ورابت رغم يأسك ومحنتك الشرق هيتسع ويبقى طاقه نور تعدي منها للضفة الأخرى راضيا مرضية ساعات بعد العلاقة ما تنتهي بفترة أحد الطرفين بيقرر يرجع حنين بقى عنده وقت فراغ مش عارف يملاز زاي عايز يتأكد من حاجة مستخسر العمر اللي راح المهم إن ده بيحصل لكن في الغالب بينتهي بخيبة أمل مضاعفه وساعات ما بيقضيش على مستقبل العلاقة بينهم بس لكن بيشوه الماضي كمان والتجربة بتقول إن في علاقات لازم تنتهي يوم ما تنتهي لأن إحياء الموتة عمره ما هيكون من مواهب المحبين وبديلا عن ده لازم نؤمن بقانون الجهد المهدر. واللي بيقول إن في مجهود بتبزله ساعات وما بيوصلش لأي حاجة أو بمعنى أدق ما بيوصلكش للي انت عايزه حالا لكن أكيد له صمرة ونتيجة حتى لو ما أدركناهاش دلوقتي وده طبيعي جدا وعادل لأن مستحيل كل الجهود تبقى ذات صمرة آنية وده القانون اللي الطبيعة نفسها مشي عليه من يوم ما تخلق مش كل الحيوانات اللي بتتولد بتعيش مش كل البذور اللي بتتزرع بتخرج نباتات مش كل الأمطار اللي بتنزل بتلاقي أرض صالحة تستفيد منها فافتح أصابعك يا صديقي ودع الخيط الواهي يسقط من بينها للأبد اللي جاي جاي والحاجات لما بتحصل بتفقد هيبتها والوجع لما بيطول بيبقى زيه زي غيره والخزلان لما بيتكرر بيبقى زي شكه الدبوس بنجمد ونكبر ونتغير ونكمل الطريق زي الصناديق المقفوله على اسرارها وقلوبنا رغم كل الفقد بتفضل جوابات قديمه متعطره محبه مستنيه اللي يعرف يفك الظرف بتاعها ويقرا ابجديتها ويعيش ويعيشنا السلوك الإدماني ليه مجموعه محددات وعلامات معينة لو لقيت نفسك بتعملها يبقى لازم تسمي الأشياء بمسمياتها الصحيحة عشان تعرف تلاقي حل واحد الاستحواذ الذهني إن طول الوقت بتفكر في الحاجة اللي واقع تحت تأثرها وانت نايم وانت صاحي وانت مبسوط وانت زعلان وانت لوحدك وانت مع الناس وتفضل ما بين مطرقة الحصول عليها والاستجابة لسعارها وسندان مقاومتها والكف عنها اتنين فقدان السيطرة طول الوقت بتقول لنفسك ان في حدود مش هتتخطها وتتخطها في حاجات مش هتعملها وتعملها في سقف التصرفاتك وبتكسره في مكتسبات ما ينفعش تخسرها وبتخسرها لدرجة انك انت نفسك بتتفاجئ من اللي بتقدر عليه ثلاثة الخسائر السلوك الادماني شغال من هنا وخسيره شغالة بالتوازن عامة بتبطلش من البسيطة ممكنة التعويض للضخمة اللي مفيش أي حاجة في الدنيا ممكن ترجعها لاصلها نفسية واجتماعية ومادية وروحية وكل ما بتتورط اكتر في المستنقع الفاتورة تزيد والتمن يبقى أغلى مما كنت تتخيل وتفكيرك في الرجوع بيبهت اكتر أربعة الإنكار لأنك مش قادر تبطل فبتلجأ لحيل نفسية كتير عشان تحسن من وضعك وصورتك قدام نفسك وترخص لنفسك مواصله السلوك الإدماني زي إنك تعمم البلاء وتقول ما ناس كتير بتعمل كده مش أنا الوحدي أو تمنطق الأمور وتطلع نفسك مضطر ومغلوب على أمرك وضحيه أو تلقي باللوم على غيرك وتتهمه بأنه السبب في اللي انت فيه أو تقارن نفسك بحد تاني وتقول الحمد لله إنك أقل تورطا منه او تهون وتقلل من اللي بتعمله عموما وتشوف إنه ما يستحقش كل الدوشة دي وانه سلوك عادي وطبيعي مش إدمان ورغم الأدرينالين اللي بيحفزوا السلوك الإدماني والمتعة الوقتية وإثبات الذات والمخاطرة والنشوة بيصاحب كل ده باكيج من أسوأ المشاعر الإنسانية قاطبة الإحباط فقدان السعادة الخوف الاكتئاب اضطراب الشخصية نوبات غضب وهياج عدم الرغبة في الفعل الانعزال الفشل الوظيفي الاحساس بالزنب احتقار الذات، وصولا للتفكير في القضاء على كل الشوكيش اللي بتدق في دماغك والناس اللي بتتخانق جواك ليل نهار بضربة واحده لانتحار والمرعب ان الادمان مش قاصر بس على المخدرات لكن مظلته بتتسع عشان تطول كل حاجة في حياتنا تقريبا. ادمن علاقات، ادمن جنس، ادمن أكل، ادمن أمار، ادمن مواقع التواصل الاجتماعي، وعشان كده مثلاً في علاقات مؤزية ما بتقدرش تتخلص منها بسهولة، لانها ما بتبقاش علاقة عادية لكن ادمنية، ورفضك الاعتراف بالحقيقة دي هيخليها تستأسد وتقوى عليك وتصعب أكتر، وتتعقد لحد ما تجيب أجلك، لكن المحي وسط الظلمة دي كلها إن أيا كان نوع الإدمان ودرجته فدايما في إيدك الخيار انك تحول كل ده للنقيض وتتعافى من أصاره وتبطل جري جري جري في طريقك للولا حاجة وتقف وتلتقط أنفاسك وتشوف انت رايح فين وتخلق سياق مغير لحياتك تكون فيه شخص أفضل في الأغلب لازم تستعين بمتخصص ينفذ معك برنامج استعادتك من مملكة الظلام اللي استلبت روحك بدعم كامل من محبيك والناس اللي انت فارق معهم لكن الاهم من الخطوة دي حقيقي الاعتراف بحجم اللي بتعاني منه وعدم التعالي عليه او الخجل منه او التكاسل عن مدواته او الاستخسار او تفضيل المسكنات عن الحلول الجزرية اذ لا يمكن اكبر شخص على التعافي إلا لم يرغب هو في ذلك وافتكر ان الموضوع عامل زي قرض البنك كل ما هتزوغ من القسط مش هيختفي من تلقاء نفسه لكن هيتركم عليك وتزيد فويده لحد ما يبقى يدفع يا الحبس ما تستناش لحد ما روحك تدخل بالكلية وراء القضبان لا خذلان لما لا عشام لا. فلا تبلغ القمم بغير التخفف مما لا يفيد ولا يطال السبق بغير قسوة التقييم وجرأة اتخاذ القرار وأحيانا ترتكب ذنبا كبيرا ومع ذلك لا يوجعك قلبك ولا تشعر بأي تأنيب ضمير ذلك لأن الله يعلم طينتك وما يصلحك وما يفسدك ولو أوجع قلبك لهذا الذنب الآن لفزعت وأحبطت وتوقفت عن الحركة وإصلاح الأخطاء وربما الحياة نفسها لأن جبلتك غير قادرة على تحمل هذه المشاعر السلبية الآن وغير مدركة لكيفية التعامل معها لذا ستأتي بنتيجة عكسية فيؤخر الله شعورك بالذنب إلى مرحلة تالية تكون فيها أكثر علما وخبرة وفهما لنفسك وقوانين الله وفلسفة الصواب والخطأ والدور التطهيري للمعاصي فتتوب بحق وتستخدم ما هويت فيه وأصرفت على نفسك منه نورا لبلوغ مقاصد الشريعة وسلما لارتقاء سنام الحقيقة فغرض الخطية ليس إحراق روحك ولا ثقب إرادتك إنما انارتها على بصيرة وبطريقة عملية وتثبيتك على الطاعة بعد أن رأيت الجانب الآخر المظلم وعلمت أن روحك لن تألفه ولم تخلق للعيش في وحله في حاجات هتعرفها بالتجربة العملية مش لما حد يقولها لك اللي بتجني ثمرته النهاردة غالبا مش اللي زرعت بارح ولا أول لكن من سنين طويلة لدرجة انك نسيته ما في الشغل بيروح هدر، ولا دعاء بيرجع خال الوفاض، ولا تجربة بتصفصف على ما فيش ولا أي حركة بتاخدها ملهاش مردود الفكرة بس إن حساباتك غير حسابات ربنا وتأديرك للزمن غير تأديره واللي أنت مستعجل عليه وهتموت لو ما أخدتوش دلوقتي ممكن يكون فيها لاتك لو تحقق فعلا واللي انت كارفه دلوقتي ومش طايقه لو جالك في وقته ممكن يغير حياتك، فما تشغلش بالك بالنتيجة، وما ش ربنا وتقفله على الوحدة، ازرع ومد الخطوة، وكمل وادعي وتشألب وهتآخر كل الحاجات، عشان بعد كم سنة تمد ايدك بقلب جامد وتقطف، لك على حاجة كوميدية جدا بالنسبة لي، وإن كان بعض الناس ممكن ما يشوفوهاش كده، بدأت من وانا صغير انا اتولدت امور اصلا وبرنس كده في نفسي وشعري سايح ونايح والله زي ما بقولك كده وفجأة في مرحلة ما في الابتدائية سفينه فضاء تقريبا نزلت من كوكب بلاميطة وعملت عليا تجارب ما فما لمحة غيرت وشعري بقى خشن واصيبت عين الشمال بالكسل واهتزت الرؤية قدامي شوية والدي في الحقيقة ما أصرش. وراح لدكتور و وعشرة وعمل كتير بس لسه الدنيا ما كانتش متقدمه طبيا قوي فعيني ما اتظبطتش ده ان الجفن حصل له ارتخاء عشان يحمي العين من اشعه الشمس والعين اتحركت شويه شمال فيما يعرف بالحول مع ضعفها بشكل كبير جدا وفي الوقت اللي اهلي كانوا بيعتبروا ده كارثه اصابت طفلهم المدلل انا كنت متصالح تماما مع شكلي ومع ضعف عيني وكنت بشكر ربنا ان في عين تانية شغاله وبتنور في الضلمه ولما عملت نظاره كنت ميستيكانيوس قوي من شكلي بيها صحيح كنت عامل زي اي كائن فضائي يحترم نفسه وسط العيال بس انا كحسام ما كانش عندي اي مشاكل بالعكس كنت بحاول اقنعهم اني بشوف الحاجه ثلاث مرات عين طبيعيه وعدستين عشان كده انا اشطر منهم كلهم لانهم بيشوفوا الحاجة مرتين بس الحقيقة ما تعرضتش لمواقف سخيفة أيامها كتير بسبب عيني لاني كنت شاطر في المدرسة وبغشش العيال الواجب والامتحنات وبكتبلهم جوابات غراميه للبنات اللي ماشيين معاهم أيوة أنا أكتب وهم يمشوا فعدت على خير لكن لما كبرت وبقيت عريضة للمنكبين خلال زيارة فاشلة للكويت للبحث عن عمل وكيل مدرسة مصري السي في بتاعتي وشاف أول كتاب ليا وسألني كم سؤال سديت معاه وفجأة بص بتركيز قوي في عين الشمال وقال لي متأسف مش هينفع عشان العاهة بتاعت عينك كانت أول مرة اسمح حد بيوصف اللي عندي بالعاهة بلمت شوية وبعدين انتفضت وقلت له لا خالص مفيش مشكلة الحمد لله إنها مش عاها في مخي زي اللي عندك وسبت ومشيت المرة التانية لما بنت زميلتي في شغل ما بصت مره بتركيز وقالت لي تعرف لو ما كانتش عينك دي مضروبه بالنار كده كنت بقيت جان فبصت لها بتحدي وقلت لها بالعكس دي هي اللي مخلياني جان عشان هي اللي لفتت انتباهك الأول وخليتك تشوفي بقية حلاوتي ووسامتي لكن بصفة عامه عمري ما ركزت مع عيني ولا اعتبرتها عائق عن أي حاجة حبيت وتحبيت واشتغلت وسافرت واتجوزت وخلفت كفاءة يعني بالعكس كنت بنكت عليها طول الوقت لما اخبط واحد إفه ويقفش أقول له أنا مش قصدك أنت أنا قصد اللي جنبك ما أنت عارف إن أحول؟ وضحك حقيقي من قلبي ليه بقول الكلام ده عشان في ناس مشاكلها الصحية أو الشكلية بتوقفها فعلا وتخليها تشعر بالعجز والحرج حدها بل يقول لهم كلمة كده ولا كده يتعقدوا ويكنوا في بيوتهم إلعاها يا صديقي في العقل والتفكير مش في الجسم ولدينا بالفعل ما يكفي من مشاكل وتحديات فمش ناقصة كمان المعتيه دول والمرض أصلا مش عيب ولا حاجة الدرى بيها ولا هو ميزة كمان هو زيه زي غيره معامل عنصر شيء من الأشياء الداخلة في معادلة الحياة ولو عندك عيب أي عيب اذخر منه وبروزه عشان تقطع عليهم السكة دي وتصلح مع نفسك وكمل وأشرق في النهاية لما تتحقق وتعمل اللي انت عايزه وتستحقه وهتعمله مفيش كلام كلهم هيمدوا اديهم ويهنوك كرهن أو طوعاً لأن الناجح كل الناس بتحاول تقرب منه وتلتمس منه نورا السؤال المهم بقى ايه اللي فكرني بكل ده دلوقتي ان النهاردة بعد سنين قابلت الوكيل المصري بتاع الكويت ده على فيسبوك عمري منسيت شكله وعملت له اضافة قبلها وهو مش عارفني فدخلت عرفته بنفسي وفكرته بالموقف الانساني اللي عمله معايا وبعدين قلت له انا قلفت عشر كتب وأنشأت موقع لتعليم اللغة العربية وصفحة اكتب صح عليها اكتر من ثمانين ألف متابع وهنا بعين واحدة تخيل بقى لو كنت بعدد اثنين عيون وصلحه كنت عملت إيه في البشرية له السمايل البرينس اللي بيطلع لسانه ده وبعدين رازعته البلوك المتين قدمت استقلتي من أماكن كتير كبيرة وصغيرة جوه مصر وبرة مصر ساعات في وجود خطة بديلة وأغلب المرات بلا خطة على الإطلاق اوقات بيبقى عشان مش قادر أقدم تنازلات وأوقات عشان مش مقتنع بمديري وشايف إنه بيلبسنا في الحيط ومعنديش طرف تضيع الوقت وأوقات عشان وصلت لسقف الخبرة ولازم أتحرك عشان ما تكلسش وأوقات عشان متوافق مع البيئة المحيطة وجودي بيغير طبيعتي وبيستنزفني وأوقات عشان غياب التأدير، أو سوء الإدارة، وغيرها، لكن القسم المشترك الأكبر بين كل المرات دي، اني ما كنتش خايف، يمكن أول مرة بس إيدي تهزت، ورجعت من قدام مكتب الاتش HR إلى مكتبي، وقلت أفكر تاني، لكن بعد ما عملتها أول مرة، وشفت ان ما غرقتش في البحر، والسم ما انطبقتش على الأرض، ولا انا وعيالي، بقيت اكتر قدرة على الحسن واتخاذ القرار، والحاجة التانية إن ربنا عمره ضيقها ابدا بالعكس كان بيفتح لي دايماً غير متوقعة ويسوقني سقني الأبواب ما كانتش منظورة لي وانا مش محتاجها وفي كل مرة كان في درس قيم للغاية بتعلمه من الشغل ده ثم من تركي ليه بصفة عامة النوال ثم الترك الوصول ثم المفارقة الحيازة ثم الفقدان درجات سلم بنطلعها وكشوف وفتوح بتتاح لنا وتجليات بتتنزل علينا عشان نكتمل ونرتقي ونكمل قدرنا ونتواصل مع زواتنا الحقيقية ونعرف مهيتها وحدود تحملها وأفاق انطلاقها بمعنى آخر هي محن ظاهرها العذاب وباطنها كامل الرحمة والوداد أو كما قال الإمام علي أطلب الحاجات بعزه، فإن الأمور تجري بمقادير فلا تجزع كانت أمي تقول لي وأنا أطبع قبلة على يدها في المساء تصبح على فرج بلا ضيق فأتعجب وأقول في نفسي أليس الفرج كافيا؟ حتى أدركت أن بلا ضيق أهم من الفرج نفسه إذ لو كان فرجا فقط فربما ينتهي بعد فترة مخلفا ضيقا أكبر مما فرجه وحزنا على انقضائه يفوق سعادة حلوله أما إذا كان بلا ضيق فهذا يعني أنه ممتد ودائم ومستمر فبهجة الأشياء إنما تكون في ديمومتها واستمرارها حتى نمتلئ بها لا في تحققها ثم انفلاتها من بين أيدينا لما بتروح مشوار أول مرة بتحس الطريق طويل ويمكن في نصه بتفكر ترجع لكن لما بتوصل بتشوف كل حاجة بحجمها الطبيعي وبتقدر حجم العقبات والتحديات بشكل مختلف وتكتشف سبل مواجهتها ويمكن بتضحك على نفسك عشان تصوراتك السابقة ومخوفك اللي طلعت في شنك وهي دي قيمة التجربة والمعرفة عموما ولو عايز الحق في حاجات كتير بتضيع مننا مش عشان احنا مش قدها لكن عشان بنتكسل وبناجل وبنماطل وبنهق ونمق وما عندناش استعداد نتعب لحد ما العمر يروح فعليا واحنا لسه بنفكر نعمل ولا ما نعملش والحقيقة اننا نقدر نعمل كل حاجة ونخطي أي صعب فقط لو آمنا اننا نستاهل حياة أفضل ومساحة أكبر وجديرين نبقى مبسوطين ولو كنت لحد النهاردة ما قابلتش اللي يقولك إنك تستحق فانا بقولها لك هو من قلبي وبيقين تام ومن قلب التجربة والله العظيم انت تستحق فالحق اللي بقي منك اللهم امنحنا قوة التخلي ويقين الترك وإرادة المضي قدما وعسمة النظر للخلف وبراح الفرص الثانية لا تؤجل حضن اليوم إلى الغد تتوالى الأحداث وتتتابع المواقف في لحظة ما لتوصل لك رسالة بعينها فإن فهمتها استبرأت لنفسك ووفرت عليها مخاضات تالية وإن صمت روحك عنها لذنب اقترفته أو محنة كتب عليك خوضها أو شكت على تكرار الأخطاء نفسها ونيل المواجع نفسها حتى يكتب الله لك قيامة أو يهب لك بصيرة أو يقيض لك قلب محب يبصر لك ويرفع معك ويتلقى عنك فإذا كلاكما ظهرا لظهر يعبر نحو النور الخطية كالطاعة سفينة لبلوغ العطية غير أنها دخول من باب الرعب والقنوط والمذلة والانكسار والمغامرة والتثبت والتجريب والكبر والتلبيس واختبار المتاحات ورؤية كرامات الستر والإمهال والحلم والتروي. من ركبها لم يأمن حتى ينزل ومن نزل لم يأمن حتى يباعد بينه وبينها باليقين ومن باعد لم يامن حتى يقيم في سفينة الطاعة ومن أقام لم يأمن حتى يرسو قلبه في المحبة والتسليم ومن رسى لم يامن حتى يسترد الله وديعته ومن استرد لم يأمن حتى يختم له بالمرور إلى النعمة فإذا رزقت الفهم والتسليم وحرمت الكبر وسوء الظن رأيت في المنع عين العطاء فأنت لا تدري لعل الله يخفف الجراح بالجراح لا يهم الطريق إذا عرفت الوجه ولا تهم النهاية إذا كان هناك من ينتظرها معك لا تباهي بقوة لم تختبرها ولا ابتلاء لم تجتزه ولا شرف لم يوضع على المحك ولا صبر لم تبلغ منتهاه ولا عصمة لم تحرق في آتون الشهوة كل أولئك الذين سقطوا كانوا يرددون تماما تماما نفس كلماتك قبل أن تقودهم يض الله إلى التجربة فيظهر لهم قبل غيرهم كيف ضل سعيهم في الحياة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فاحذر عشر بديهيات لابد من التذكير بيها كل شوية واحد احنا مش واحد لا تربية ولا ثقافة ولا نضجا ولا احساسا عشان كده مفيش كتالوج جامع مانع للعلاقات الانسانيه مفيش خطة عمل موحدة نمشي عليها كلنا بشكل حصري فنوصل للنتيجة نفسها كل مر اتنين مهما كانت الطبيعة الراجل جمدة والعملية طاغية عليه الحب الحقيقي بيحركه ويخليه يتغير ولو جزئيا او على الاقل بيحاول لكن لو ده ما حصلش يبقى ما حبش هو ببساطة بيدور على صفقة هو يدعي انه بيحب والطرف الثاني وفر له منافع جسدية وعاطفية متحددة كويس قوي قبل ما يدخل برجله الشمال ثلاثة حدثنا خصوصا في المصايب يبقى سليم مية في المية بس شواغل الدنيا وعدم تصديقنا لنفسنا ونعدم سقطنا وخفنا من تغيير اللي تعودنا عليه هو اللي بيشوشر علينا ويخلي عينينا في عين العلامات والنظر ومع ذلك نعمل مش عارفينها ولا فهمينها أربعة العلاقات كلها كلها كلها مرهقة وعايزة طاقة نفسية مرعبة أغلبنا ما عادش يملكها عشان كده ممكن بسهولة نضيع فرصة حقيقية من بين ايدينا ممكن في نص الطريق نرجع من تاني ممكن قبل النهاية بخطوتين نقرر نقعد ونستربع ونحلف ما نتحرك خمسة إحنا مش نقصين سحلة ومشين بعلاك فعليا فاللي عايز يحب بجد ويقيم علاقة صحية لها بداية وحبكة ولحظ تنوير أهلا وسهلا واللي عايز يهرج أهلا بيه برضو والله بس يقول من الأول يعني بلاش شغل تالتة تالت دا والحب الحب الشوق الشوق ويطلع البواب في الآخر هو زعيم العصاب ستة في ناس بتستمر في العلاقات على سبيل الاستخصار مش هين عليها تفقد المشاعر الحلوة اللي بتاخدها خصوصا إن ما فيش بديل أو هياخدوا وقت على ما يلاقوا غيرها، فبيرضوا بالمتاح لحد ما ربنا يفرجها، النوع ده لو صدفته، اضربوا بالجزم على بقه، سبعة، مفيش حد بيفضل على حاله عنده تحبب لا إرادي 24 ساعة، ساعات بنمل، وساعات بنزهد، وساعات بنتعب، وساعات بنشك، مع ذلك حتى لما بيحصل تغيير، في ثوابت، في مساحات بتفضل طرية، وريانا في أحاسيس ما بتتغيرش أما اللي بيتغيروا تماما دول كانك ما تعرفهمش فملبوسين وولاد كلب وجايين يطلعوا عنينا وبعدين يسيبونا لما مزاجهم يهفهم تمانية مش معنى انك واقف على رجليك وبتاكل وبتشرب وبتروح شغلك وساعات بتتحك انك ما كنت الصادق في تجربتك اللي انتهت كل اللي بيبصو ومستغربين صحوتك ما بيحبوا لكش الخير وكان نفسهم ظهرك يتقسم نصين عشان تبقى فاشل وتافه زيهم صمودك بيجرح خنوعهم وهوانهم على أنفسهم فما لهمش ما فيش أي علاقة بين انتهاء التجارب والانهيار والموت جوعا وكمدا وقطع الشرايين انت صح تسعة الحب الحقيقي ما بيتعوضش بتسيبوا بعض عشان العند أو الغباء أو قله النضج وتفتكر انك هتلاقي ست ستها وتفتكر انها هتلاقي سيد سيدك وفي الاخر انتوا الاثنين بتفضلوا طول حياتكم تحاولوا تستعيدوا لحظه واحده من شعوركم مع بعض وتستنسخوا كل حاجه كانت بينكم فما تتغابوش 10 الحياه دار تنعم وتمتع برحمه الله وفيض خيره لا دار نكد ومكاده وشقاء وخذلان سبع خطوات للتخلص من الابتزاز العاطفي الابتزاز العاطفي بيحصل لما حد عارف معزته عندك واستمتك في سبيل ارضائه يزقك في اتجاه قرار او رد فعل معين حتى لو مش على هواك او هيضر مصالحك او مش مستعد له دلوقتي وهو بيعمل ده باكبر قدر ممكن من اللطف والحميميه المبطنه بتهديد خفي بالتخلي عنك او حرمانك من ميزه معينة او تغيير طريقه تعامله معاك لو ما نفذتش اللي طلبه المبتز بيبقى فاهم نقاط ضعفك كويس والحتت اللي يدخل منها واللحظه الملائمه لتسويق طلبه وتون الصوت ولغه الجسد اللي هيستخدمها ساعتها عشان يحصرك ويحقق أفضل نتيجه ممكنه في اسرع وقت مقابل زيرو مقاومه واحساس مرعب بالذنب حال مخلفته والمدهش إنه ساعد بيعمل ده بدون وعي حتى ولا نية مبياتة في إذائك بالعكس ممكن كمان يبقى فاكر إن الموضوع ده لمصلحتك زي الأم اللي بتضغط على بنتها عشان توافق على عريس شايفة لقطة رغم إن البنت مش عايزاه فبتقول لها إنها عايزة تفرح بيها قبل ما تموت وما في العمر بقية وصعوبة الموقف عادة بتنبع من إن المبتز بينصر الكثير جدا من الضباب حوالين مطالبه ويحيطها دايما بأكبر قدر من العاطفة عشان الأمور تلتبس عليك لدرجة انك تتشكك في قناعتك ويختلط عليك الصح والغلط وتنهار دفاعاتك فتخضع لمنطقه وتستجيب الاستهواء تماما وأول خطوة لمكافحة الابتزاز ده هو إشعال النور وتبديد الضباب اللي بيحدثه المبتز وقياس الأمور بشكل عقلي واعي يضمن الإحاطة بجميع الملابسات وفقا لاستيعابنا إحنا وتقديرنا مش تبعاً للصورة اللي بيمررها لنا. الخطوة الثانية: استيعاب نخضوعنا للابتزاز في موقف أو بيئة معينة ولو لمرة واحدة هي سرسب فيروس الاستسلام لاستجابتنا العصبية ويوهن عزيمتنا ويضرب مفكف في إرادتنا. فيبرمج الخضوع. للابتزاز كرد فعل طبيعي وتلقائي في شخصيتنا. لدرجة اننا ممكن نعمل ده بعد كده من تلقاء نفسنا ومن غير اي ضغط من اي حد الخطوة الثالثة اليقين بان القضوع للمبتز مش هينهي دير طلباته بالحكس ده بيبقى مكافأة لي هتدفعه لتثبيت سلوكه لاستهواء بحقنا والطمع في مساحات اكبر من التحكم في قراراتنا وصولا لتحويل استجاباتنا من فضل مننا ومجملة إلى فرض عين وأمر واجب النفاذ وإلا استحققنا العقوبة الخطوة الرابعة إننا نمرر له معلومة إن الخيارات الخاطئة لو تمت بدعم منه ومحققت لناش الإشباع اللي كنا متوقعينه منها فعلاقتنا بيه هتتأثر جدا جدا وصولا إلى إنها ممكن تنتهي حرفيا ويخسرنا للأبد الخطوة الخامسة، تذكر إننا دايما اللي بندفع التمن لوحدنا في النهاية، مش حد تاني، ووقت الجد ما بنلاقيش غالبا إيد نسند عليها، ما يعني ضرورة الانحياز للخيارات اللي إحنا على يقين تام وكامل من قدرتنا على تحملها بمفردنا تماما وحتى آخر لحظة، الخطوة السادسة لازم نشوف إيه فينا اللي بيشجع الآخرين على ابتزازنا، ونقفل الحنفية اللي بتجذبهم لينا وتدي لهم إحاء إننا ممكن نقع تحت سطوتهم كل مر الخطوة السابعة إننا نخلق لنفسنا نسق قيمي ومنظومة سلوكية تكون مرجعيتنا الأولى حال احتياجنا لأخذ قرار حاجة كده زي سيستم أو بروتوكول نستخدمه دايما في أي مواقف عشان يكشف لنا الخبايا والمميزات والعيوب فيوفر علينا وقت ويزود فرص اختياراتنا الصح وفي النهاية لازم التأكيد على إنك هتعيش حياة واحدة بس فما تصرفهاش بقشيش على حيوات الآخرين عشر فرائض غائبه قد تنقذ حياتك واحد مجاهده النفس مش صلاه وصوم بس لكن اننا نتعلم نطبطب على روحنا وما في خناقه طول الوقت ونتخفف من كل الأسقال اللي لازمين نفسنا بيها على طول وشيلينها فوق ظهرنا دون أي مبرر أو شكرانيه من حد اتنين مفيش لازم مفيش مفروض كل حاجة بقوان واللي ما تحققش النهاردة يتحقق بكرة والعلاقات اللي انتهت من حياتنا لهم خسروا ولحنا خسرنا لأن كلنا رغم الألم كسبنا حكمة التجربة وعرفنا نفسنا على حقيقتها وهي دي المنحة الكبيرة اللي لازم نتعلم نقدرها ونستخدمها نور نعدي بيه اللي باقي من حياتنا ثلاثة مشكلتنا الكبيرة إننا ما بنسمحش نفسنا ولا بنعطف عليها حتى لو ادعينا العكس طول الوقت ما بنفردش طولنا ونسيب إيدينا ونعوم لكن بنقوم بغباء وعنجهية فبنغرق أكتر خف تعوم أربعة ما فيش حاجة اسمها القضاء على الخوف ده الفخ اللي بيستنزف اعمارنا وتقطنا وبيفتحنا على فراغ لا متناهي وبديلاً لده لازم نتعلم نعيش معاه ونصاحبه ونفهم إنه طبيعه وليه دور صح في إبقاء اعيننا مفتوحة دايما وخطواتنا أكتر حذراً خمسة للحياة ضريبة لابد أن ندفعها صحة مال خزلان فقد لكن في مقابل برضو لا يمكن اغفاله ولو كان وقتيا قوامه الدفء والحب والخبرة والنضج والمعرفة فما تخليش التمن ينسيك الاستمتاع بالمقابل ستة انت حقا جميل كما انت ولك دور في الحياة وتستحق السعادة اي شخص او شيء او عمل لا يقدم لك هذا ليس ملائما لك ربنا لم يخلقنا في الحياة لاستعراض قوته إنما للتنعم بنعمه ونوال رحمته في النهاية لو تحركنا دون إفراط أو تفريط، ومن لم يدخل جنة الدنيا لن يشم ريح جنة الآخرة سبعة أنت بتكبر كل يوم وبتتغير واللي كان بيناسبك مبارح ممكن ما ينسبكش بكرة مش لأنك واطي والعبيط لكن لان دا نموس الكون الأعظم فاصبر على اختياراتك وفلطرها وتعلم يبقى فيها بعد مستقبلي ومرونة عشان ما تعطلش أو تلاقي نفسك لابس في اختيار لا ينفع يتغير ولا ينفع تكمل معه ثمانية الوحدة مش شيطان وأحيانا بتكون أفضل من صحبة التافهين والمؤذيين ومعدوم البصيرة والمنتفعين صحيح ما هياش أعظم حاجة في الوجود لكن كمان مش الأسوأ وخلالها تقدر تلمس الحتة المدرية فيك وترتب البيت من جوة بعيدا عن تشتيت الزحمة والدوشة والخيارات البراقة الزائفة تسعة الصداقة أي صداقة مؤقتة وبنت ظروفها وفترتها ومصلحتها فما تنزلش بتقلك على أي علاقة وما تبروس أشخاص ولا تسبح بحمد مواقف ولا تبني جبال أوهام وتوقعات استقبل المنة بالحمد والشكر وصون العشرة بالصبر والتقدير لكن خلي زرار الطوارئ تحت إيدك دايما عشان لما المصلحة تحرق الأخضر واليابس والطبع يغلب ويكشف الحقائق تقدر تهرب خفيف خفيف عشرة احنا عايشين في لعبة كراسي موسيقية على كبير قوي القاعد النهاردة واقف بكرة والواقف قاعد، واللي تحت الضوء هيدلم والمضلم هينور فحوش من كل الحاجات الحلوة اللي بتقابلك في حياتك وما تستهلكهاش كلها في لحظتها خلي ليك دايما رصيد خافي في مكان قلب صندوق ذكريات عشان لما تشك تلاقي يقين ولما تقع تلاقي إيد ولما تعيط تلاقي منديل وما تزعلش من اللي باع وفهم غلط وخزل وأز وأساء ده رصيده اللي هو حطه بإيده فخزنة العوض ولن يلبث أن يصرفه بالفوايد كلها بعدين وانت بتتفرج آخر سطر احنا على الأرض وما فيش علاج لده ولا وسيلة لرفع ايدينا في وسط الماتش عشان نخرج من الملعب ونبدل مع حد تاني مهما تعبنا وجبنا آخرنا وتصبنا وتوجعنا لازم نفضل نجري ونجري ونجري لاخر دقيقة ونبذل كل اللي نقدر عليه عشان نحرس كل الأهداف الممكنة. هل لازم تكون الرحلة صعبة؟ للأسف؟ آه وصعبة جدا أحيانا ومؤلمة لأن غرضها النهائي تنقيتنا من الشوائب واستخلاص جوهرنا الحقيقي زي الدهب اللي ما بيتشكلش غير بالنار. لكن حتى الاوقات الصعبة، في وسطها لحظات راحه بنسكن فيها ونعرف سر وجودنا وتتبدل لنا علامات ونظر للتصرفات اللي لازم نعملها والطرق اللي لازم نمشي فيها لو قريناها صح هنوفر على نفسنا كتير ولو عندنا وتعالينا وما شفناهاش ايامنا العسيره هتزيد اكتر واكتر وفوله الرحله الحب الصادق الحقيقي الرحيم هو سطرة النجال وحيدة من الغرق في خضم كل شيء الدنيا والشهوة والظلم والجبروت والغرور والإدمان والبعد عن ربنا والخزلان والخوف الدرقه الوحيدة اللي ممكن تصد عننا ضربات الحياة مهما كانت عفية عشان كده لازم يكون هو هدفنا الأهم من الرحلة ولو وصلنا له نعض عليه بالنواجذ لأنه اسم الله الأعظم الذي إذا نودي به أجاب الحب هو الله نفسه